سرديات للكتب المسموعه كليله ودمنه قال علي بن الشاه الفارسي كان السبب الذي من اجله وضع بيدب الفيلسوف لدبشليم ملك الهند كتابه كليله ودمنه ان الاسكندر ذي القرنين الرومي لما فرغ من امر الملوك الذين كانوا بناحيه المغرب سار يريد ملوك المشرق من الفرس وغيرهم فلم يزل يحارب من نازعه ويواقع من واقعه ويسالم من وادعه من ملوك الفرس وهم الطبقه الاولى حتى ظهر عليهم وقهر من ناواه وتغلب على من حربه فتفرق طرائق وتمزق خرائق فتوجه بالجنود نحو بلاد الصين فبدا في طريقه بملك الهند ليدعوه الى طاعته والدخول في ملته وولايته وكان على ملك الهندي في ذلك الزمان ملك ذو سطوه وباس قوه وميراث يقال له فور فلما بلغه اقبال ذي القرنين نحوه تاهب لمحاربته واستعد لمجابهته وضم اليه اطرافه وجد في التالب عليه وجمع له العده في اسرع مده من الفيلة المعدة للحروب والسباع المضرة بالوثوب مع الخيول المسرج والسيوف القواطع والحراب اللوامع فلما قرب ذو القرنين من فورن الهندي وبلغه ما قد أعد له من الخيل التي كانها قطع الليل مما لم يلقه بمثله أحد من الملوك الذين كانوا في الأقاليم تخوف ذو القرنين من تقصير يقع به ان اعجل المبارزه وكان ذو القرنين رجلا ذا حيل ومكائد مع حسن تدبير وتجربه فراى اعمال الحيله والتمهل واحتفر خندقا على عسكره واقام بمكانه لاستنباط الحيله والتدبير لمره وكيف ينبغي له ان يقدم على الايقاع به فاستدعى بالمنجمين وامرهم بالاختيار ليوم موافق تكون له فيه سعاده لمحاربه ملك الهند والنصره عليه فاشتغل بذلك وكان ذو القرنين لا يمر بمدينه الا اخذ الصناع المشهورين من صناعها بالحثق من كل صنف فنتجت له همته ودلته فطنته ان يتقدم الى الصناع الذين معه ان يصنعوا خيل من نحاس مجوفه عليها تماثيل من الرجال على بكر تجري اذا دفعت مرت سيرهًا وامر اذا فرغوا منها ان تحشى اجوافها بالنفط والكبريت وتلبس وتقدم امام الصف في القلب ووقت ما يلتقي الجمعان تدرم فيها النار فان الفيل اذا لفت خراطي مها على الفرسان وهي حاميه ولتها ربه واوعز الى الصناع بالتشمير والانكماش والفراغ منها فجدوا في ذلك وعجلوا وقرب ايضا وقت اختيار المندجمين فاعاد ذو القرنين رسله الى فور بما يدعوه اليه من طاعته والاذعان لدولته فأجاب جوابا مصر على مخالفته مقيم على محاربته فلما راى ذو القرنين عزيمته سار اليه بهيبته وقدم فورا الفيلة امام ودفعت الرجال تلك الخيل وتماثيل الفرسان فاقبلت الفيلة نحوها ولففت خراطيمها عليها فلما احست بالحراره القت من كان عليها وداستهم تحت ارجلها ومضت مهزومه هاربه لا تلوي على شيء ولا تمر باحد الا وطئته وتقطع فورا وجمعه وتبعهم اصحاب الاسكندر واسخنوا فيهم الجراح وصاح الاسكندر يا ملك الهند ابرز الينا وابقي على عدتك وعيالك ولا تحملهم الى الفناء فانه ليس من المروءه ان يرمي الملك بعدته في المهالك المتلفه والمواضع المجحفه بل يقيهم بماله ويدفع عنهم بنفسه فبرز الي ودع الجند فاين قهر صاحبه فهو لاسعد فلما سمع فر من ذي القرنين ذلك الكلام داعته نفسه الى ملاقاته طمعا فيه وظن ذلك فرصه فبرز اليه الاسكندر فتجاول على ظهري فرسيهما ساعة من النهار ليس يلقى أحدهما من صاحبه فرصة ولم يزال يتعاركان فلما أعيل اسكندر أمره ولم يجد فرصة ولا حيلة أو قعد القرنين في عسكره صيحة عظيمة ارتجت لها الأرض والعساكر فالتفت فور عندما سمع الزعقة وظنها مكيدة في عسكره فعجله ذو القرنين بضربه امالته عن سرجه اتبعها باخرى فوقع الى الارض فلما رات الهند ما نزل بهم وما صار اليه ملكهم حملوا على الاسكندر فقاتلوه قتالا احبوا معه الموت فوعدهم من نفسه الاحسان ومنحه الله اكتافهم فاستولى على بلادهم وملك عليهم رجلا من ثقاته واقام بالهند حتى استوسق له ما اراد من امرهم واتفاق كلمتهم ثم انصرف عن الهند وخلف ذلك الرجل عليهم ومضى متوجها نحو ما قصد له فلما بعد ذو القرنين عن الهند بجيوشه تغيرت الهنود عما كانوا عليه من طاعه الرجل الذي خلفه عليهم وقالوا ليس يصلح للسياسه ولا الطرد الخاصه ولا العامه ان يملك عليهم رجلا ليس هو منهم ولا من اهل بيوتهم فانه لا يزال يستذلهم ويستقلهم واجتمع يملكون عليهم رجلا من اولاد ملوكهم فملكوا عليهم ملكا يقال له دبشليم وخلع الرجل الذي كان قد خلفه الاسكندر فلما استوسق له الامر واستقر له الملك طغى وبغى وتجبر وتكبر وجعل يغزو من حوله من الملوك وكان مع ذلك مؤيدا مظفرا منصورا فهابت الرعيه فلما راى ما هو عليه من الملك والسلطه عبث بالرعيه واستصغر امرهم واساء السيره فيهم وكان لا يرتقي حاله الا ازداد عتوا فمكث على ذلك برهة من الدهر وكان في زمانه رجل فيلسوف من البراهمه فاضل حكيم يعرف بفضله ويرجع في الامور الى قوله يقال له بيدبا فلما راى الملك وما هو عليه من الظلم للراعيه فكر في وجه الحيله في صرفه عما هو عليه ورده الى العدل والانصاف فجمع لذلك تلاميذه وقال اتعلمون ما اريد ان اشاوركم فيه اعلم اني اطلت الفكره في دب شليم وما هو عليه من الخروج عن العدل ولزوم الشر ورداءه السيره وسوء العشره مع الرعيه ونحن وما نروض انفسنا لمثل هذه الامور اذا ظهرت من الملوك الا لنردهم الى فعل الخير ولزوم العدل ومتى اغفلنا ذلك واهملناه لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ المحظورات الينا ان كنا في انفس الجهال اجهل منهم وفي العيون عندهم اقل منهم وليس الراي عندي الجلاء عن الوطن ولا يسعنا في حكمتنا ابقاؤنا على ما هو عليهم من سوء السيره وقبح الطريقه ولا يمكننا مجاهدته بغير السنتنا ولو ذهبنا إلى أن نستاعن بغيرنا لم تتهيأ لنا معاندته وأن أحس منا بمخالفته وإن كارنا سوء سيرته كان في ذلك بورنا وقد تعلمون أن مجاورة السبع والكلب والحياة والثور على طيب الوطن ونظارة العيش غدر بالنفس وأن الفيلسوف لحقيق أن تكون همته مصروفة للعيش إلا ما يحصن به نفسه من نوازل المكروه ولاواحق المحذور ويدفع المخوف لاستجلاب المحبوب ولقد كنت اسمع ان فيلسوفا كتب الى تلميذه يقول ان مجاوره رجال السوء والمصاحبه لهم كراكب البحر ان هو سالم من الغرق لم يسلم من المخاوف فاذا هو اورد نفسه موارد الهلكات ومصادر المخوفات عدة من الحمير التي لا نفس لها لان الحيوانات البهيميه قد خصت في طبائعها بمعرفه ما تكتسب به النفع وتتوقى المكروه وذلك اننا لم نراها تورد انفسها موردا فيه هلاكها وانها متى اشرفت على مورد مهلك لها مالت بطباعها التي ركبت فيها شحا بانفسها وصيانه لها الى النفور والتباعد عنها وقد جمعتكم لهذا الامر لانكم اسرتي وما كان سري وموضع معرفتي وبكم اعتضد وعليكم اعتمد فان الوحيد في نفسه والمنفرد برايه حيث كان فهو ضائع ولا ناصر له على ان العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود والمثل في ذلك ان قنبره اتخذت ادحيه وباضت فيها على طريق الفيل وكان للفيل مشرب يتردد اليه فمر ذات يوم على عادته ليرد مورده فوطى عش القنبره وهشم بيضها وقتل فراخها فلما نظرت ما ساءت علمت أن الذي نالها من الفيل لا من غيره فطارت فوقعت على رأسه باكية ثم قالت أيها الملك لم هشمت بيضي وقتلت في راخي وأنا في جواريك أفعلت هذا استصغارا منك لأمري واحتقارا لشأني قال هو الذي حملني على ذلك فتركت وانصرفت إلى جماعة الطير فشكت اليها ما لها من الفيل فقلنا لها وما عسى ان نبلغ منه ونحن طيور فقالت للعقاعق والغربان احب من كن ان تصيرنا معي اليه فتفق انا عينيه فاني احتال له بعد ذلك بحيله اخرى فاجبناها الى ذلك وذهبنا الى الفيل فلم يزلنا ينقر نعينيه حتى ذهبنا بهما وبقي لا يهتدي إلى طريق مطعمه ولا مشربه إلا ما يقومه من موضعه فلما علمت ذلك منه جاءت إلى غدير فيه ضفادع كثيرة فشكت إليها ما نالها من الفيل قالت الضفادع ما حلتنا نحن في عظم الفيل وأين نبلغ منه؟ قالت أحب من كنا أن تصرنا معي إلى وهدة قريبة منه فتنققنا فيها وضعنا وتضجج فانه اذا سمع اصوات كن لم يشك في الماء فيهوي فيها فاجبناها الى ذلك واجتمعنا في الهاويه فسمع الفيل نقيق الضفادع وقد جهده العطش فاقبل حتى وقع في الوحده فاعتطم فيها وجاءت القنبره ترفرف على راسه وقالت ايها الطاغ المغتر بقوته المحتقر لامري كيف رايت عظم حيلتي مع صغر جثتي عند عظم جثتك وصغر همتك فليشر كل واحد منكم بما يسنح له من الراي فقالوا باجماعهم ايها الفيلسوف الفاضل والحكيم العادل انت المقدم فينا والفاضل علينا وما عسى ان يكون مبلغ راينا من رايك وفهمنا عند فهمك غير اننا نعلم ان السباحه في الماء مع التمساح تغرير والذنب فيه لمن دخل عليه في موضع والذي يستخرج السم من ناب الحيه فيبتلعه ليجربه على نفسه فليس الذنب للحيه ومن دخل على الاسد في غابته لم يامن واثبت وهذا الملك لم تفزعه النوائب ولم تؤدبه التجارب ولسنا نأمن عليك من سورته ومبادرته بسوء إذا لقيته بغير ما يحب فقال الحكيم بيدبا لا عمري لقد قلتم فأحسنتم لكن ذا الرأي الحازم لا يدعو أن يشاور منهم دونه أو فوقه في المنزلة والرأي الفرد لا يكتفى به في الخاصة ولا ينتفع به في العامة وقد صحت عزيمتي على لقاء دبشليم وقد سمعت مقالتكم وتبين لي نصيحتكم والاشفاق علي وعليكم غير اني قد رايت رايا وعزمت عزما وستعرفون حديثي عند الملك ومجاوبتي اياه فاذا اتصل بكم خروجي من عنده فاجتمعوا الي وصرفهم وهم يدعون له بالسلامه ثم ان بيدبا اختار يوما للدخول على الملك حتى اذا كان ذلك الوقت القى عليه مسوحه وهي لباس البراهمه وقصد باب الملك وسال عن صاحب اذنه وارشد اليه وسلم عليه واعلمه واعلامه وقال له اني رجل قصدت الملك في نصيحه فدخل الاذن على الملك في وقته وقال بالباب رجل من البراهمه يقال له بيدب ذكر ان معه للملك نصيحه فااذن له فدخل ووقف بين يديه وكفر وسجد له واستولى قائما وسكت وفكر دبشلي في سكوته وقال ان هذا لم يقصدنا الا لامرين اما ان يلتمس منا شيئا يصلح به حاله او لامر لاحقه فلم يكن له به طاقه ثم قال إن كان للملوك فضل في مملكتها فإن للحكماء فضلا في حكمتها أعظم لأن الحكماء أغنياء عن الملوك بالعلم وليس الملوك بأغنياء عن الحكماء بالمال وقد وجدت العلم والحياء ألفين متآلفين لا يفترقان متى فقد أحدهما لم يوجد الآخر كالمتصافين إن عدم منهما أحد لم يطيب صاحبه نفسا بالبقاء بعده تاسفا عليه ومن لم يستحي من الحكماء ويكرمهم ويعرف فضلهم على غيرهم ويصنهم عن المواقف الواهنه وينزههم عن المواطن الرذله كان ممن حرم عقله وخسر الدنيا وظلم الحكماء حقوقهم وعد من الجهال ثم رفع راسه الى بيدبا وقال له نظرت إليك يا بيدبة ساكتاً لا تعرض حاجتك ولا تذكر بغيتك فقلت إن الذي أسكته هيبة ساورت أو حيرة أدركت وتأملت عند ذلك في طول وقوفك وقلت لم يكن لبيدبة أن يطرقنا على غير عادة إلا لأمر حركه إلى ذلك فإنه من أفضل أهل زمانه فهل لا نسأله عن سبب دخوله؟ فان يكون من ضيم ناله كنت اولى من اخذ بيده وسارع في تشريفه وتقدم في البلوغ الى مراده واعزازه وان كانت بغيته عرضا من اعراض الدنيا امرت بارضائه من ذلك فيما احب وان يكن من امر الملك ومما لا ينبغي للملوك ان يبذلوه من انفسهم ولا ينقادوا اليه نظرت في قدر عقوبته على ان مثله لم يكن ليجترئ على ادخال نفسه في باب مساله الملوك وان كان شيئا من امور الرعايه يقصد فيه ان اصرف عنايتي اليهم نظرت ما هو فان الحكماء لا يشيرون الا بالخير والجهال يشيرون بضده وانا قد فسحت لك في الكلام فلما سمع بيدبا ذلك من الملك افرخ عنه روعه وسر بما كان واقع في نفسه من خوفه وكفر له وسجد ثم قام بين يديه وقال اول ما اقول اني اسال الله تعالى بقاء الملك على الابد ودوام ملكه على الامد لانه قد منحني الملك في مقامي هذا محلا جعله شرفا لي على جميع من بعدي من العلماء وذكرا باقيا على الدهر عند الحكماء ثم اقبل على الملك بوجهه مستبشرا به فرحا بما بدا له منه وقال قد عطف علي الملك بكرمه واحسانه والامر الذي دعاني الى الدخول على الملك وحملني على المخاطره في كلامه والاقدام عليه نصيحه اختصصته بها دون غيره وسيعلم من يتصل به ذلك اني لم اقصر عن غايه فيما يجب للمولى على الحكماء فان فسح في كلامي ووعاه عني فهو حقيق بذلك وان هو القى فقد بلغت ما يلزمني وخرجت من لوم يلحقني فقال الملك يا بيدبا تكلم ما شئت فانني مصغ اليك ومقبل عليك وسمع منك حتى استفرغ ما عندك الى اخره واجازيك على ذلك بما انت اهله فقال بيدبا اني وجدت الامور التي اختص بها الانسان من بين سائر الحيوان اربعه اشياء وهي جماع ما في العالم وهي الحكمه والعفه والعقل والعدل ولعلم والادب والرويه داخله في باب الحكمه والحلم والصبر والوقار داخله في باب العقل والحياء والكرم والصيانة والانفه داخله في باب العف والصدق والاحسان والمراقبه وحسن الخلق داخله في باب العدل وهذه هي المحاسن وضدها هي المساوئ فمتى كملت هذه في واحد لم يحرجه النقص في نعمته الى سوء الى حظ من دنيا ولا الى نقص من عقبه ولم يتاسف على ما لم يعن التوفيق ببقائه ولم يحزنه ما تجري به المقادير في ملكه ولم يدهش عند مكروه فالحكمه كنز لا يفنى على الانفاق وذخيره لا يضرب لها بالاملاق وحله لا تخلق جدتها ولذه لا تسرم مدتها ولا ان كنت عند مقام بين يدي الملك امسكت عن ابتدائه بالكلام فان ذلك لم يكن مني الا لهيبته والاجلال له ولا عمري ان الملوك لا اهل ان يهابوا ولا سيما من هو في المنزله التي جل فيها الملك عن منازل الملوك قبله وقد قالت العلماء المزم السكوت فان فيه السلامه وتجنب الكلام الفارغ فان عاقبته الندامه وحكي ان اربعه من العلماء ضمهم مجلس ملك فقال لهم ليتكلم كل منكم بكلام يكون اصلا للادب فقال احدهم افضل خله العلماء السكوت وقال الثاني ان من انفع الاشياء للانسان ان يعرف قدر منزلته من عقله وقال الثالث انفع الاشياء للانسان الا يتكلم بما لا يعني وقال الرابع اروح الامور للانسان التسليم للمقادير واجتمع في بعض الزمان ملوك الاقاليم من الصين والهند وفارس والروم وقالوا ينبغي ان يتكلم كل منا بكلمة تدون عنه على غابر الدهر قال ملك الصين أنا على ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال ملك الهند عجبت لمن يتكلم بكلمة فإن كانت له لم تنفع وإن كانت عليه أو بقت وقال ملك فارس أنا إذا تكلمت بكلمة ملكتني وإذا لم أتكلم بها ملكتها وقال ملك الروم ما ندمت على ما لم اتكلم به قط ولقد ندمت على ما تكلمت به كثيرا والسكوت عند الملوك احسن من الهذر الذي لا يرجع منه الى نفع واعضل ما استدل به الانسان لسانه غير ان الملك اتال الله مدته لما فسح لي في الكلام واوسع لي فيه كان اولى ما ابدا به من الامور التي هي غرضي ان تكون ثمره ذلك له دوني وان اختصه بالفائده قبل على ان العقبه هي ما اقصد في كلامي وانما نفعه وشرفه راجع اليه واكون قد قضيت فرضا وجب علي فاقول ايها الملك انك في منازل آبائك وأجدادك من الجبابرة الذين أسسوا الملك قبلك وشيدوه دونك وبنوا القلاع والحصون ومهدوا البلاد وقادوا الجيوش واستجاشوا العدة وطالت لهم المدة واستكثروا من السلاح والكراع وعاشوا الدهور في الغبطة والسرور فلم يمنعهم ذلك من اكتساب جميل الذكر ولا قطعهم عن اغتنام الشكر واستعمال الإحسان إلى من خولوه والرفق بمن ولوه وحسن السيرة فيما تقلدوه مع عظم ما كانوا فيه من غرة الملك وسكرة الاقتدار وإنك أيها الملك السعيد جده الطالع كوكب سعده قد ورثت أرضهم وديارهم وأموالهم ومنازلهم التي كانت حدتهم فأقمت فيما خولت من الملك وورثت من الأموال والجنود ولم تقم في ذلك بحق ما يجب عليك بل تغيت وبغيت وعتوت وعلوت على الراعي وأسأت السيرة وعظمت منك البلية وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل أسلافك وتتبع آثار الملوك قبلك وتقف محاسن ما أبقوه لك وتقلع عما عاره لازم لك وشينه واقع بك وتحسن النظر برعيتك وتسن لهم سنن الخير الذي يبقى بعدك ذكره ويعقبك الجميل فخره ويكون ذلك ابقى على السلامه وادوم على الاستقامه فان الجاهل المختر من استعمل في اموره البطر والامنيه والحازم اللبيب من ساس الملك بالمداره والرفق فانظر ايها الملك فيما القيت اليك ولا يثقلن ذلك عليك فلم اتكلم بهذا ابتغاء عرض تجازيني به ولا التماس معروف تسوقه الي ولكني اتيتك مشفقا عليك فلما فرغ بيدب من ما قالته وقدم نصحته اوغر قلب الملك فاغلظ له في الجواب استصغارا لمره وقال لقد تكلمت بكلام ما كنت اظن ان احدا من اهل مملكتي يستقبلني بمثله ولا يقدم على ما اقدمت عليه فكيف انت مع صغر شانك وضعف منتك وعدم قوتك ولقد اكثرت اعجابي من اقدامك علي وتسلطك بلسانك فيما تجاوزت فيه حدك وما اجد شيئا في تاديب غيرك ابلغ من التنكيل بك فذلك عبره لمن عساه ان يبلغ ويروم ما رمت انت من الملوك اذا اوسعوا لهم في مجالسهم ثم امر به ان يقتل ويصلب فلما مضوا به فيما امر فكر فيما امر به فاحجم عنه ثم امر بحبسه وتقيده فلما حبس انفذ الملك في طلب تلامذته ومن كان يجتمع اليه فهربوا في البلاد واعتصموا بجزائر البحار فمكث بيدبا في محبسه اياما لا يسال الملك عنه ولا يلتفت اليه ولا يجسر احد ان يذكره عنده حتى اذا كان ليله من الليالي سهد الملك سهدا شديدا وطال سهره فمد الى الفلك بصره وتفكر في تفلك الفلك وحركات الكواكب فأغرق الفكر فيه فسلك به إلى استنباط شيء عرض له من أمور الفلك والمسألة عنه فذكر عند ذلك بيدب وتفكر فيما كلمه فيه فرعوى لذلك وقال في نفسه لقد أسأت فيما صنعت بهذا الفيلسوف وضيعت واجب حقه وحملني على ذلك سرعة الغضب وقد قال العلماء أربعة سنة لا ينبغي ان تكون في الملوك الغضب فانه اجذر الاشياء مقتا والبخل فان صاحبه ليس بمعذور مع يده والكذب فانه ليس لاحد ان يجاوره والعنف في المحاوره فان السفه ليس من شانها واني اتى الي رجل نصح لي ولم يكن مبلغا فعاملته بضد ما يستحق وكافاته خلاف ما يستوجب وما كان هذا جزاءه مني بل كان الواجب ان اسمع كلامه وانقاد لما يشير به ثم انفذ في ساعته من ياتيه به فلما مثل بين يديه قال له يا بيدبا الا انت الذي قصدت تقصير همتي وعجز رأيي في سيرتي بما تكلمت به انفا قال له بيدبا أيها الملك الناصح الشفيق الصادق الرفيق إنما نبأتك بما فيه صلاح لك ولرعيتك ودوام ملكك لك قال له الملك يا بيدبا أعد علي كلامك كله ولا تدع منه حرفا جئت به فجعل بيدبا ينثر كلامه والملك مصغن إليه وجعل دبشليم كلما سمع منه شيئا ينكت الأرض بشيء كان في يده ثم رفع طرفه الى بيدبا وامره بالجلوس وقال له يا بيدبا اني قد استعذبت كلامك وحسن موقعه في قلبي وانا ناظر في الذي اشرت به وعامل بما امرت ثم امر بقيوده فحلت والقى عليه من لباسه وتلقاه بالقبول فقال بيدبا ايها الملك ان في دون ما كلمتك به نهيه لمثلك قال صدقت ايها الحكيم الفاضل وقد وليتك من مجلس هذا الى جميع اقاصي مملكتي فقال لا ايها الملك اعفني من هذا الامر فاني غير مطلع بتقويمه الا بك فاعفاه من ذلك فلما انصرف علم ان الذي فعله ليس بريء فبعث فرده وقال اني فكرت في اعفائك مما عرضته عليك فوجدته لا يقوم الا بك ولا ينهض به غيرك ولا يطلع به سواك فلا تخالفني فيه فاجابه بيدبا الى ذلك وكانت عاده ذلك الزمان اذا استوزر وزيرا ان يعقد على راسه تاجا ويركب في اهل المملكه ويطاف به في المدينه فامر الملك ان يفعل ببيذا بذلك فوضع التاج على راسه وركب في المدينه ورجى فجلس بمجلس العدل والانصاف ياخذ للدنيء من الشريف ويساوي بين القوي والضعيف ورد المظالم ووضع سنن العدل واكثر من العطاء والبذ واتصل الخبر بتلامذته فجاءوا من كل مكان فرحين بما جدد الله له من جديد راي الملك فيه وشكروا الله تعالى على توفيق بيدبا في ازاله دبشليم عما كان عليه من سوء السيره واتخذوا ذلك اليوم عيداً يعيدون فيه فهو الى اليوم عيد يعيدونه في بلاد الهند ثم ان بيدبا لما أخلى فكره من اشتغاله بدب شليم تفرغ لوضع كتب السياسة ونشط لها فعمل كتبا كثيرة فيها دقائق الحيل ومضى الملك على ما رسم له بيدبة من حسن السيرة والعدل في الرعية فرغبت إليه الملوك الذين كانوا في نواحيه وانقادت له الأمور على استوائها وفرحت به الرعية وأهل مملكته ثم ان بيدبا جمع تلامذته فاحسن صلتهم ووعدهم وعدا جميلا وقال لهم لست اشك انه وقع في نفوسكم وقت دخولي على الملك ان قلتم ان بيدبا قد ضاعت حكمته وبطلت فكرته اذ عزم على الدخول على هذا الجبار الطاغى فقد علمتم نتيجه رايي وصحه فكري واني لم آتِه جهلا به لأني كنت أسمع من الحكماء قبل تقول إن الملوك لها سكره كسكره الشراب فالملوك لا توفيق من السكره إلا بمواعظ العلماء والواجب على الملوك أن يتعدل بمواعظ العلماء والواجب على العلماء تقويم الملوك بألسنتها وتأديبها بحكمتها وإظهار الحجة البينة اللازمة لهم ليرتدعوا عما هم عليه من الأعوجاج والخروج عن العدل فوجدت ما قالت العلماء فرضا واجبا على الحكماء لملوكهم ليوقظوهم من سنة سكرتهم كالطبيب الذي يجب عليه في صناعته حفظ الأجساد على صحتها أو ردها إلى الصحة فكرهت ان يموت او اموت وما يبقى على الارض الا من يقول انه كان بعيدا الفيلسوف في زمان دبشلي متاغي فلم يرده عما كان عليه فان قال قائل انه لم يمكنه كلامه خوفا على نفسه قال كان الهرب منه ومن جواره اولى به والانزعاج عن الوطن شديد فرأيت ان اجود بحياتي واكون قد اتيت فيما بيني وبين الحكماء بعد عذرا فحملتها على التغرير او الظفر بما اريده وكان من ذلك ما انتم معينو فانه يقال في بعض الامثال انه لم يبلغ احد مرتبه الا باحدى ثلاث اما بمشقه تنالوه في نفسه واما بوضيعه في ماله أو اكسن في دينه ومن لم يرتكب الأهوال لم ينل الرغائب وإن الملك دب شليم قد بسط لساني في أن أضع كتابا فيه دروب الحكمة فليضع كل واحد منكم شيئا في أي فن شاء وليعرضه علي لأنظر مقدار عقله وأين بلغ من الحكمة فهمه قالوا أيها الحكيم الفاضل واللبيب العاقل والذي وهب لك ما منحك من الحكمه والعقل والادب والفضيله ما خطر هذا بقلوبنا ساعه قط وانت رئيسنا وفاضلنا وبك شرفنا وعلى يدك انتعشنا ولكن سنجد انفسنا فيما امرت وما كث الملك على ذلك من حسن السيره زمانا يتولى له ذلك بيدبا ويقوم به ما ان الملك دبشلي لما استقر له الملك وسقط عنه النظر في امور الاعداء بما قد كفاه ذلك بيدبا صرف همته الى النظر في الكتب التي وضعتها فلاسفه الهند لابائه واجداده فوقع في نفسه ان يكون له ايضا كتاب مشروح ينسب اليه وتذكر فيه ايامه كما ذكر اباؤه وأجداده من قبله فلما عزم على ذلك علم أنه لا يقوم إلا ببيدبة فدعاه وخلا به وقال له يا بيدبة إنك حكيم الهند وفيلسوفها وإني فكرت ونظرت في خزائن الحكمة التي كانت للملوك قبلي فلم أر فيهم أحدا إلا وقد وضع كتابا يذكر فيه أيامه وسيرته وينبئ عن ادبه واهل مملكتة فمنه ما وضعته الملوك لانفسها وذلك لفضل حكمة فيها ومنه ما وضعته حكماءها واخاف ان يلحقني ما لاحق اولئك مما لا حيلة لي فيه ولا يوجد في خزائني كتاب اذكر به بعدي وينسب الي كما ذكر من كان قبلي بكتبهم وقد احببت ان تضع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهره سياسه العامة وتاديبها على طاعه الملك وباطنه اخلاق الملوك وسياساتها للراعيه فيسقط بذلك عني وعنهم كثير ما نحتاج اليه في معاناه الملك واريد ان يبقي لي هذا الكتاب بعد ذكرى على غابر الدهور فلما سمع بيدبا كلامه خر له ساجدا ورفع راسه وقال ايها الملك السعيد جده على نجمك وغاب نحسك ودامت ايامك ان الذي قد طبع عليه الملك من جوده القريحه ووفر العقل حركه الى علي الامور وسمت به نفسه وهمته الى اشرف المراتب منزلا وابعدها غايه وأدام الله سعادة الملك وأعانه على ما عزم على ذلك وأعانني على بلوغ مراده فليأمر الملك بما شاء من ذلك فإني صائر إلى غرضه مجتهد فيه برأيه قال له الملك يا بيدبة لم تزل موصوفا بحسن الرأي وطاعة الملوك في أمورهم وقد اخترت منك ذلك واخترت مرأيه ان تضع هذا الكتاب وتعمل فيه فكرك وتجهد فيه نفسك بغايه ما تجد اليه السبيل وليكن مشتملا على الجد والهزل واللهو والحكمه والفلسفه ففكر له بيدبا وسجد وقال لقد اجبت الملك ادام الله ايامه الى ما امرني به وجعلت بيني وبينه اجلا قال وكم الاجل قال سنا قال قد اجلتك وامر له بجائزه ثانيه تعينه على عمل الكتاب فبقي بيدبا مفكرا في الاخذ فيه وفي اي صوره يبتدئ بها فيه وفي وضعه ثم ان بيدبا جمع تلامذته وقال لهم ان الملك قد ندبني الى امر فيه فخري وفخركم وفخر بلادكم وقد جمعتكم لهذا الامر ثم وصف لهم ما سال الملك من امر الكتاب والغرض الذي قصد فيه فلم يقع لهم الفكر فيه فلما لم يجد عندهم ما يريد فكر بفضل حكمته ان ذلك امر انما يتم باستفراغ العقل واعتماد الفكر وقال ارى السفينه لا تجري في البحر الا بالملاحين لانهم يعدلونها وانما تسلك اللج بمدبرها الذي تفرد بامرته ومتى شحنت بالركاب الكثيرين وكثر ملاحوها لم يؤمن عليها من الغرق ولم يزل يفكر فيما يعمل في باب الكتاب حتى وضعه على الانفراد بنفسه مع رجل من تلاميذه كان يثق به فخلى به منفردا معه بعد أن أعد من الورق الذي كانت تكتب فيه الهند شيئا ومن القوت ما يقوم به وبتلميذه تلك المدة وجلس في مقصورة ورد عليهما الباب ثم بدأ في نظم الكتاب وتصنيفه ولم يزل هو يملي وتلميذه يكتب ويرجع هو فيه حتى استقر الكتاب على غاية الإتقان والأحكام ورتب فيه خمسة عشر باباً كل باب منها قائم بنفسه وفي كل باب مسألة والجواب عنها ليكون لمن نظر فيه حظ من التبصر والهداية وضمن تلك الأبواب كتاباً واحداً وسماه كتاب كليلا ودمنا ثم جاء على كلامه على ألسن البهائم والسباع والطير ليكون ظاهره لهوا للخواص والعوام وباطنه رياضة لعقول الخاصة وضمّنه أيضا ما يحتاج إليه الإنسان من سياسة نفسه وأهله وخاصته وجميع ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته وأولاه ويحضه على حسن طاعته للملوك ويجنبه ما تكون مجانبته خيرا له ثم جعله باطنا وظاهرا كرسم سائر الكتب التي برسم الحكمه فصار الحيوان لهوا وما ينطق به حكما وادبا فلما ابتدأ بيدبا بذلك جعل اول الكتاب وصف الصديق كيف يكون صديقان وكيف تقطع الموده الثابته بينهما بحيله ذي النميمه وامر تلميذه ان يكتب على لسان بيدبا مثل ما كان الملك شرطه في ان يجعله لهوا وحكمه فذكر بيدبا ان الحكمه ما دخلها كلام النقل افسدها واستجهل حكمتها فلم يزل هو وتلميذه يُميلان الفكره فيما ساله الملك حتى فتقلهما العقل ان يكون كلامهما على لسان بهيمتين فوقع لهما موضع اللهو والهزل بكلام البهائم وكانت الحكمه ما نتقابه فازغت الحكمه الى حكمه وترك البهائم والله وعلم انها السبب في الذي وضع لهم ومالت اليه الجهال عجبا من محاورة بهيمتين ولم يشكوا في ذلك واتخذوه لهوا وتركوا معنى الكلام ان يفهموه ولم يعلموا الغرض الذي وضع له لان الفيلسوف انما كان غرضه في الباب الاول ان يخبر عن تواصل الاخوان كيف تتاكد الموده بينهم على التحفظ من اهل السعايه والتحرز ممن يوقع العداوه بين المتحابين ليجر بذلك نفعا الى نفسه فلم يزل بيدبا وتلميذه في المقصوره حتى استتم عمل الكتاب في مده سنه فلما تم الحول انفذ اليه الملك ان قد جاء الوعد فماذا صنعت فانفذ اليه بيدبا اني على ما وعدت الملك اليامرني بحمله بعد ان يجمع اهل المملكه لتكون قراءتي هذا الكتاب بحضرتهم فلما رجع الرسول الى الملك سر بذلك ووعده يوما يجمع فيه اهل المملكه ثم نادى في اقاصي بلاد الهند ليحضر قراءه الكتاب فلما كان ذلك اليوم امر الملك أن ينصب لبيدب سرير مثل سريره وكراسي لابناء الملوك والعلماء وانفذ فاحضر فلما جاءه الرسول قام فلبس الثياب التي كان يلبسها اذا دخل على الملوك وهي الموسوح السود وحمل الكتابه الميزه فلما دخل على الملك وثب الخلائق باجمعهم وقام الملك شاكرا فلما قرب من الملك كفر له وسجد ولم يرفع راسه فقال له الملك يا بيدبا ارفع راسك فان هذا يوم هناء وفرح وسرور وامره الملك ان يجلس فحين جلس لقراءه الكتاب ساله الملك عن كل باب من ابواب الكتاب والى اي شيء هدفيه فاخبره بغرضه فيه وفي كل باب فازداد الملك منه تعجبا وسرورا فقال له يا بيدبا ما عدوت الذي في نفسي وهذا الذي كنت اطلب فاطلب ما شئت وتحكم فدعاه بيدبا بالسعاده وطول الجد وقال ايها الملك اما المال فلا حاجه لي فيه واما الكسوه فلا اختار على لباس هذا شيئا ولست اخلي الملك من حاجه قال الملك يا بيدبا ما حاجتك فكل حاجه لك قبلنا مقضيه قال يامر الملك ان يدون كتابي هذا كما دون اباؤه واجداده كتبهم ويامر بالمحافظه عليه فاني اخاف ان يخرج من بلاد الهند فيتناوله اهل فارس إذا علموا به فالملك يأمر ألا يخرج من بيت الحكمة ثم دع الملك تلاميذه وأحسن لهم الجوائز ثم إنه لما ملك كسرى أنو شروان وكان مستأثرا بالكتب والعلم والأدب والنظر في أخبار الأوائل وقع إليه خبر الكتاب فلم يقر قراره حتى بعث برزويه الطبيب وتلطف حتى أخرجه من بلاد الهند فأقره في خزائن فارس الباب الثاني بعثت الملك أنشروان كسرة لبرزويه المتطبب إلى بلاد الهند في طلب كتاب كليلا ودمنا قال بزر جمهر في ذلك أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق خلقه أطواراً برحمته ومن على عباده بفضله ورزقهم ما يقدرون به على إصلاح معايشهم في الدنيا وما يدركون به استنقاذ أرواحهم من أليم العذاب فأفضل ما رزقهم ومن عليهم به من العقل الذي هو قوة لجميع الأحياء فما يقدر أحد منهم على إصلاح معيشة وفضل ولا احراز منفعه ولا دفع ضر الا به وكذلك طالب الاخره المجتهد على استنقاذ روحه من الهلكه فالعقل هو سبب كل خير ومفتاح كل رغبه وليس لاحد غنى عنه وهو مكتسب بالتجارب والاداب وغريزه مكنونه في الانسان كامله ككمون النار في الحجر والعود لا ترى حتى يقدحها قادح من غيرها فاذا قدحها ظهرت بضوئها وحريقها وكذلك العقل كامن في الانسان لا يظهر حتى يظهره الادب وتقويه التجارب فاذا استحكم كان هو السابق الى الخير والدافع لكل ضر فلا شيء افضل من العقل والادب فمن منن عليه خالقه بالعقل وأعانه هو على نفسه بالمثابرة على الادب والحرص عليه سعد جده وأدرك أمله في الدنيا والآخرة وقد رزق الله ملكنا هذا السعيد الجد أنو شروان من العقل أفضل الرزق ومن النصيب أجزل وأعانه على ما رزق من ذلك بحسن الادب والبحث عن العلم وطلب التفسير لجميع علوم الفلسفه والاستنباط عما غاب والتخير للصواب مما ظهر فبلغ في ذلك ما لم يبلغه ملك قط ممن كان قبله من الملوك وكان في من يطلب من العلم ويبحث عنه انه بلغه ان كتابا من كتب الهند عند ملوكهم وعلماءهم نفيس مخزون وهو اصل كل ادب وراس كل علم والدليل على كل منفعه ومفتاح طلب الاخره والعمل للنجاه من هولها والمقوي لما يحتاج اليه الملوك لتدبير ملكهم ويصلحون به معييشهم وهو كتاب كليله ودمنه فلما تيقن ما بلغه عن ذلك الكتاب وما فيه من منافع تقويه العقل والادب لم يطمئن بالا ولم يسكن حرسا على استفادته والنظر فيه وفي عجائبه وكان رجلا عاقلا اديبا فسال اهل مملكته ان يختاروا رجلا عاقلا اديبا عالما ماهرا بالفارسيه والهنديه حريصا على العلم مجتهدا في استكمال الادب مثابرا على النظر والتفسير لكتب الفلسفه فيؤتى به فطلب الرجل حتى ظفروا به فاتي برجل شاب جميل ذي حسب كامل العقل والادب صناعته التي يعرف بها الطب وكان ماهرا بالفارسيه والهنديه يسمى برزويه فلما دخل عليه سجد له ثم قام مكفرا فقال له الملك يا برزوي اني قد اخترتك لما بلغني عن فضلك وعقلك وحسن ادبك وحرصك على طلب العلم حيث كان في مضنه وقد بلغني عن كتاب للهندي مخزون بخزائنهم وقص عليه قصته واخبره بما بلغه عنه وعظيم رغبته فيه وامره بالجهاز للخروج في طلبه وان يتلطف بعقله ورفقه وحسن ادبه لاستخراج ذلك الكتاب من خزائنهم من قبل علمائهم اما مكتوبا بالفارسيه فيستنقذه له هو وغيره من الكتب التي ليست في خزائنه ولا في ملكه وأمر أن يحمل معه من المال ما أرد فإذا نفذ قبل أن يصير إلى حاجته كتب إليه ليمده من المال ما أحب وإن كثر وقال لا تقصر في طلب كل علم فليست النفقه عوضا من الفائده ولو أحاط بجميع ما في خزائني وأمر المنجمين أن يتخيروا له يوما يسير فيه وساعة صالحة فخرج وحمل معه من المال عشرين ألف دينار ولما قدم برزوي على أرض ذلك الملك وتخلل مجالس الأسواق وسأل عن قرابة الملك والأشراف وعن العلماء والفلاسفة ويتلقاهم بالتحية والمساءلة على باب الملك ويخبرهم أنه رجل غريب قدم بلادهم في طلب العلم والأدب وانه محتاج الى معاونتهم على ما طلب من ذلك ويسالهم ارشاده الى حاجته ومع شده كتمانه لما قدم له لم يزل في ذلك زمنا طويلا يتادب بما هو اعلم به ويتعلم من العلوم ما هو ماهر فيه واتخذ لطول اقامته اخوانا كثيرين من اهل الهندي من الاشراف والسواق ومن العلماء واهلي كل صناعه واختص من جماعتهم رجلا يسمى ادوي وجعله صاحبه سر ومشورته لما ظهر له من حسن علمه وفضل ادبه وصحه اخائه ومحض مودته وكان يستشيره في جميع الامور الا انه كان يكتمه الامر الواحد الذي هو يعنيه وكان يبلوه باللطف لينظر هل يراه موضعا لإطلاعه على سره فلم يزل يبحث عن ذات نفسه حتى وثق به وعرف أنه لما استودع من السر موضع وفيما طلب منه مجمل وبما سئل مشفع وفيما استعان به عليه مجتهد فازداد له إلطافا وكان إلى ذلك اليوم الذي رجى أن يكون قد بلغ فيه حاجته قد أعظم النفقا مع طول الغيبه في استلطاف الاصدقاء ومجالستهم على الطعام ومنادمتهم على الشراب لطلب الثقه منهم فلم يطمئن لاحد ممن آخاه الا لصديقه الذي ذكرناه وكان مما حكم به برزويه صديقه ذلك والذي رد عليه وكيف فتتش عقله حتى وثق به واطمأن اليه ان قال له وهما خاليان يا اخي ما اريد ان اكتمك من امر شيء فوق ما كتمتك فعلم اني لامر ما جئت له وهو غير ما ترى يظهر مني والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات من نظره واشاراته بيده لكي يعلم سر نفسه وما يدمر في قلبه قال له الهندي اني وان لم اكن بداتك واخبرتك بما له جئت واياه طلبت واليه قصد وانك تكتم امرا تطلبه وانت مظهر غيره فانه لم يكن ليخفي عني ولكن لرغبتي في اخائك كرهت ان اواجهك به فانه قد ظهر لي ما تكتم وقد استبان لي ما انت فيه وما تخفيه عني فاما اذ فتحت الكلام فانا مخبرك عن نفسك ومظهر لك سريره امرك ومعلمك حالك الذي قدمت له فانك قدمت بلادنا لتسلبنا كنوزنا النفيسه فتذهب بها الى بلادك لتسر بها ملكك وكان قدومك بالمكر ومصادقتك بالخديعه ولكني رايت من صبرك ومواظبتك على طلب حاجتك وتحفظك ان تسقط في طول مكثك عندنا بكلام يستدل به على سر امرك فازدد رغبه في عقلك واحببت اخائك فلا اعلم اني رايت رجلا ارسنا عقلا ولا احسن ادبا ولا اصبر على طلب حاجه ولا اكتم للسر منك ولا احسن خلقا ولا سيما في بلاد غربه ومملكه غير مملكتك وعند قوم لم تكن تعرف شيمهم وامرهم واعلم ان عقل الرجل يستبين في هذه الثماني خصال الاولى الرفق والتلطف والثانيه ان يعرف الرجل نفسه فيحفظها والثالثه طاعه الملوك وان يتحرى ما يرضيهم والرابعه معرفه الرجل موضع سره كيف ينبغي ان يطلع عليه صديق والخامسه ان يكون على ابواب الملوك اديبا حيلا ملقا اللسان والسادسه ان يكون ل سره ول سر غيره حافظا والسابعه ان يكون على لسانه قادرا فلا يلفظ من الكلام الا ما قد ترواه وقدره فلا يطلع عليه الا الثقه والثامنه الا يتكلم اذا كان في المحفل عما لم يسال عنه ولا يقول ما لم يستيقن ولم يظهر من الامر ما يندم عليه فمن اجتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعي الى الخير والربح والمجتنب الشر والخسران وهذه الخصال كلها بينه ظاهره فيك واضحه لي منك فالله يحفظك ويمتعني بمودتك ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الثماني كان اهلا ان يشفع في طلبته ويسعف بحاجته ويعطى سؤله ولكن حاجتك التي تطلب قد ارعبتني وادخلت علي الوحشه والخشيه فنسال الله السلامه فلما عرف برزوي ان الهندي قد علم ان مصادقته اياه كانت مكرا وخطلا لطلب حاجته وانزل ذلك منه منزلة اغتلاس وسلب فلم يسجره ولم ينتهره ولكنه رد ردا لينا كرد الاخ على اخيه باللين والاشفاق حتى اطمئن ووثق بقضاء حاجته ثم قال للهندي اني قد كنت هيات كلاما كثيرا ووضعت له اصولا وشعبت فيه شعابا وشجنت له شجونا وأنشأت له أخصانا وأطرافا فلما اكتفيت به فعرفت باليسير الكثير أبت عما كنت قد اختلقته فسلم الله لك في العقل والأدب فكفيتني مؤونة الكلام وحست الجواب باليسير من القول والإسعاف بالحاجة كما قد بدى لي منك فإن الكلام إذا انتهى إلى العلماء والسر اذا استودع اللبيب الحافظ ثبت وبلغ غايه امل صاحبه قويا ثابتا كثبات القصر الذي احكم اساسه بالصخور وكالجبل الذي لا تزعزعه الرياح ولا تزلزله قال الهندي لا شيء افضل من الموده فمن خلصت مودته كان اهلا ان يخلطه الرجل بنفسه ولا يدخر عنه شيئا مما عنده ورأس الأدب، حفظ السر، فإذا كان السر عند الأمين الحافظ، فهو موضعه، مع أنه خليق أن لا يكتتم وأن لا يكون سرا، لأن السر إذا تكلم به لسانان صار إلى ثلاثة، فشاع في الناس حتى لا يستطيع صاحبه أن يجحده، كالغيم، إذا كان متقطعا، فقال أحد أن هذا الغيم متقطع، لم يكذبه احد على ذلك بل يصدقه كل من يراه متقطعا واما انا فقد اشتد سروري وابتهاجي بمودتك ومخالطتك وهذا الامر الذي تطلبه مني سر ليس بمكتتم ولا بد ان يفشى في المجالس فاذا فشى وعلن هلكت نفسي هلكا لا اقدر على الخلاص منه بالفداء بمال وان كثر لأن ملكنا فض غليظ يعاقب على الطفيف على مثل هذا فقال برزويه إن العلماء مدحت الصديقة إذا كتم سر صديقه وهذا الأمر الذي له قدمت إياك اعتمدت به ولك أفشيته ومنك أرجو الحاجة وهو أمر جسيم وخطره عندي عظيم وأنا واثق بعقلك وحسن تأتيك وحيلتك في درك ما أملته على يديك وبيمينك وببركتك وإن مستك في ذلك مشقة من خشيته وأنا أعلم أنك آمن من قبلي أن أطلع عليه أحدا ولكنك تتقي أهل بلادك المطيفين بالملك أن يشيعوا ذلك وأرجو أن لا يشيع لأني ضاعن وأنت مقيم وحسن وما اقمت فليس بيننا ثالث واذا رحلت عنك امنت نفسك ان تفشيه عليك فلما انتهى الكتاب الى ان شروان وقراه وعلم انه قد فرغ من حاجته فرح فرحا شديدا ثم تخوف معادله المقادير ان تنغص عليه فرحه وينتقض سروره وامر بالكتاب الى برزوي يساله الا يعرج عن القدوم وان يبسط امله بما جدد له من حسن راي الملك فيه وانه مفضله ومتخذه وزيرا وان يبادر الاجل ويعزم على الصبر فان عاقبته الى خير ونجات في الدنيا والاخره ووجه بالكتاب مع بعض ثقاته مع البريد وامره ان يسير في غير الجاده حذر ان يوجد فيفشو ما كان سرا فيذهب كل ما كان عمل ضلالا فلما انتهى الرسول إلى برزويه دفع الكتاب إليه سرا فلما قرأه تجهز للسفر وسار حتى قدم على أنو شروان فأخبر بقدومه فأمر بإدخاله عليه فلما رأى ما أصابه من التعب والنصب رقله وقال أبشر أيها العبد الصالح فستأكل حلاوة ثمرة نصيحتك فقر عينا فقد استوجبت الشكره من جميع الراعيه وعظيم المكافاه منه وننزلك افضل المنازل واشرفها وامره ان يريح نفسه وبدنه سبعه ايام ثم ياتيه بعد ذلك فلما كان اليوم الثامن دعا به وامر ان يحضر العظماء والاشراف فلما اجتمعوا وعنده برزوي امر باحضار الكتب التي قدم بها من الهند ففتحت وقرئ ما فيها على رؤوس الاشهاد فلما حكوها على الئسن الحيوان والطير فرحوا بها فرحا شديدا وشكروا الله على ما منّ به عليهم على يد برزوي واحسنوا الثناء عليه في انصاب بدنه واستخراج الكتب لهم وافادتها اياهم ثم امر الملك بعد ذلك ان تفتح لبرزويه خزائن الجوهر والذهب والفضه والكسوه واقسم عليه الملك الا دخل واخذ ما احب منها وان لا يقصر فان ذلك كله ليس بعوده مما افاد فسجد برزويه للملك ودعا له ثم قال اكرم الله الملك كرامه يجمع له بها شرفت الدنيا والاخره واحسن الجزاءه فقد اغناني الله بحسن راي الملك عن جميع عروض الدنيا بما وهب الله لي على يديك ايها الملك العظيم الخطير الكريم الخلق السعيد الجد ولا حاجه لي الى المال ولكن لضروري بموافقه الملك سيدي واتباع ما سرته اخذ من كسوه الملك تختا من طراز قوهستان اتجمل به في خدمه الملك وعلى بابه فاخذه وذهب به الى منزله ليفاخر من بباب الملك من اهل بيته وخاصته ثم قال اصلح الله الملك واكرمه ان الانسان اذا كان ذا عقل وادب فاكرم واعط واحسن اليه وجب عليه ان يشكر ذلك وان كان قد استوجبه قبل ان يعطى فانا للملك شاكر اسال الله له دوام السرور والغبطه في جميع الامور ولي اعز الله الملك حاجه هي اعظم الحوائج عندي واكملها لدي واشرفها قدرًا عندي بعد رضا الملك فان راى الملك ان يشفع لي حاجتي ويعطيني سؤلي فانها يسيرة على الملك وعظيمة القدر والموقع مني قال انو شروان وكسرى سل تعط ما احببت واشفع تشفع واذكر حاجتك تسعف بها وتكرم فان جزاءك عندنا عظيم ولو سالت الشركة في الملك لم نرد طلبتك فكيف ما سوى ذلك فقل فان جميع ما تساله مبذول لك وحبا وكراما قال برزوي اكرم الله الملك واحسن عني جزاءه لست امن على الملك بمنصبي وعنائي فله الفضل علي بما عوضني وشاركني في هذه الفائده والملك بكرمه وفضل رأيه قد كافاني واحسن الي فليعظم المنة على عبده باستتمام النعمة اليه والى اهل بيته ويشرف بان يامر ببذر جمهر بن البختوكان وزيره ويعزم عليه ان يجهد نفسه في وضعه بابا يذكر فيه امري وحالي ويبالغ في ذلك باحسن الكلام وازين الذكر واحسن التاليف ويامر بذلك البابي اذا فرغ منه ان يضعه بين تلك الابواب التي في الكتاب ليحيى به ذكري ما حييت في الدنيا وبعد وفاتي فانه ان فعل ذلك بي فقد شرفني واهل بيتي الى اخر الابد ما دام هذا الكتاب منشورا في الدنيا يقرا فلما سمع الملك وعظمائه ما قال برزوي عاجب من عقله ومما سما اليه رايه وما طلب من الشرف الدائم في الدنيا قال الملك لبرزوي نعمه وكرامه انت اهل ان تشفع بطلبك فما ايسر ما طلبت في جنبي ما تستوجب وان كان عندك عظيم الخطر فارسل الملك الى وزيره بوزرجمهر من ساعته وقال له قد علمت مناصحه برزوي وتحريه لمسيرتنا ومرضاتنا وركوبه الهوله والمخاوف في حاجتنا وانصابه نفسه وبدنه فيما يسرنا وما اصابنا على يديه من العقل والحكمه وما عرضنا عليه لكي نعوضه من ذلك فلم يقبل ورضي منا بالامر اليسير فاني جزاءا له وكرامه احب ان نشفعه في ذلك ويسرني ان نجتهد في قضاء حاجته وان نكتب بابا مضارعا لتلك الابواب التي في ذلك الكتاب وتذكر فيه فضل برزوي وكيف كان بدء امره وشانه وطبه وصناعته وادبه وترفعه من ذلك الى بعثتنا اياه الى الهند بافضل ما تجد من المدح في الكلام بما تسرني به وتسر برزوي وجميع اهل المملكه فانه يستحق ذلك منا ومنك خاصه لحبك الادب والعلم واهله فان اجتهادك في ذلك وترتيبه راجع فضله اليك وكلما نظر فيه احد من العلماء كنت شريك برزوي في ذلك الذكر واجعل ذلك الباب اول الابواب فاذا انت فرغت من ذلك الباب ووضعته موضعه فارنيه حتى اجمع العظماء والاشراف والعلماء فتقرا على رؤوسهم ليظهر لهم من علمك وادبك واجتهادك فيما سرتنا ما خفي عليهم فلما سمع برزويه ما قالت الملك وعظيم منزلته عنده خر له ساجدا وقال أدام الله لك أيها الملك السرور والفرح وقرة العين ورزاقك من الشرف في الدنيا ما تفوق به جميع المخلوقين وفي الآخرة أفضل المنازل مع الصالحين في جنات النعيم فخرج بزر جمهر من عند الملك فأخذ في وضع ذلك الباب وصف امرؤ برزوي من اول ما دفعه ابواه في التعليم الى ان بعثه الملك الى الهند وجاء به باحسن ما يقدر عليه من الوصف وما عرف به من ادب برزوي وسيرته من اول ما عرفه وما ظهر للناس من استحقاره للدنيا وزهده فيها ورغبته في الاخره ولم يترك من اخلاق برزوي وطبعه شيئا الا ذكره باحسن ما يقدر عليه بتاليف ونسق محكم ثم اعلم الملك فراغه منه وانه قد وضعه في اول الكتاب وهو برز وجه المتطبب فجمع انو شروان العظماء والاشراف فدخلوا عليه ودعا ببزر جمهر والكتاب بمحضر من برزويه فقرئ على رؤوس الأشهد ففرح الملك بذلك وبما أوتي بزر جمهر من العقل والعلم وبما اجتهد في مدح برزويه من غير كذب ولا ادعاء باطل في المدح فأمر له بجائزة عظيمة من المال والحلي والثياب فلم يأخذ من كسوة الملك خاصة وشكر له برزوي وقبل رأسه ويديه وأقبل برزوي على الملك يشكره فقال أدام الله لك أيها الملك الكرامة والجمال في الدنيا والآخرة بما أكرمتني به وأعظمت علي المنة به من تشريفي بالجزاء وأفضلي وأكمل ما جاز به أحد من خلقه وأعانني أفضل الله على تاديه شكرك ومبلغ رضاك وطاعتك وعمرك اقصى ومنتهى غايه ما عمر به احدا من ابائك في افضل السرور واعم العافيه ووصل ذلك بجزيل شرف الاخره ورضوان الله انه على ذلك قدير وجزا الله بوزرج مهرب بن البختوكاني خير الجزاء واحسن عني مكافاته فقد عجز لساني عن تاديه شكر الملك وشكره ولو اطنبت بكل ثناء وشكر والله ولي ذلك والقادر عليه والسلام الباب الثالث عرض الكتاب وهو لعبد الله بن المقفع مُعرب هذا الكتاب هذا كتاب كليله ودمنه وهو مما وضعته علماء الهندي من الامثال والاحاديث التي أولهم أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا ولم تزل العلماء من كل أمة ولسان يلتمسون أن يعقل عنهم ويحتالون لذلك بصنوف الحيل ويبتغون اخراج ما عندهم من العلل في اظهار ما لديهم من العلوم والحكم حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على افواه البهائم والطير فاجتمع لهم بذلك خلال اما هم فوجدوا منصرفا في القول وشعبا ياخذون منها ووجوها يسلكون فيها واما الكتاب فجمع حكمه ولهوى فاختاره الحكماء لحكمته والاغرار للهوه والمتعلم من الاحداث ناشط في حفظ ما صار اليه من امر يربط في صدره ولا يدري ما هو بل عرف انه قد ظفر من ذلك بمكتوب مرقوم وكان كالرجل الذي لما استكمل الرجوليه وجد ابويه قد كنزه له كنوزا وعقد له عقدا استغناء بها عن الكدح فيما يعمله من امر معيشته فاغناه ما اشرف عليه من الحكمه عن الحاجه الى غيرها من وجوه الادب فاول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب ان يعرف الوجوه التي وضعت له والرموز التي رمزت فيه والى اي غايه جرى مؤلفه فيه عندما نسبه الى البهائم واضافه الى غير مفصح وغير ذلك من الاوضاع التي جعلها امثالا فان قارئه متى لم يفعل ذلك لم يدري ما اريد بتلك المعاني ولا اي ثمره يجتني منها ولا اي نتيجه تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب وانه ان كانت غايته منه استتمام قراءته والبلوغ الى اخره دون تفهم ما يقرا منه لم يعد عليه شيء يرجع اليه نفعو مثل المكتشف الكنز ومن استكثر من جمع الكتب وقراءه العلوم من غير اعمال الرويه فيما يقرا كان خليقا الا يصيبه الا ما اصاب الرجل الذي زعمت العلماء انه اجتاز ببعض المفاوذ فظهر له موضع اثار كنز فجعل يحفر ويطلب فوقع على شيء من عين وورق فقال في نفسه ان انا اخذت في نقل هذا المال قليلا طال علي وقطعني الاشتغال بنقله واحرازه عن اللذه بما اصبت منه ولكن سااستاجر اقواما يحملونه الى منزلي واكون انا اخرهم ولا يكون بقي ورائي شيء يشغل فكري بنقله واكون قد استظهرت لنفسي في اراحه بدني عن الكد بيسير اجره اعطيها لهم ثم جاء بالحمالين فجعل يحمل كل واحد منهم ما يطيق فينطلق به الى منزله هو فيفوز به حتى اذا لم يبق من الكنز شيء انطلق خلفهم الى منزله فلم يجد فيه من المال شيئا لا كثيرا ولا قليلا واذا كل واحد من الحمالين قد فاز بما حمله لنفسه ولم يكن للرجل من ذلك إلا العناء والتعب لانه لم يفكر في اخر امره مثل الجوز الصحيح والصحيفة الصفراء وكذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه ولم يعلم غرضه ظاهرا وباطنا لم ينتفع بما يبدو له من خطه ونقشه كما لو ان رجلا قدم له جوز صحيح لم ينتفع به الا ان يكسره ويستخرج ما فيه وكان ايضا كالرجل الذي طلب علم الفصيح من كلام الناس فاتى صديقا له من العلماء له علم بالفصاحه فاعلمه حاجته الى علم الفصيح فرسم له صديقه في صحيفه صفراء فصيح الكلام وتصريف وجوهه فانصرف بها الى منزله فجعل يكثر قراءتها ولا يقف على معانيها ولا يعلم تاويل ما فيها حتى استظهرها كلها فاعتقد انه قد احاط بعلم ما فيها ثم انه جلس ذات يوم في محفل من اهل العلم والادب فاخذ في محاورتهم فجرت له كلمه اخطا فيها فقال له بعض الجماعه إنك قد أخطأت والوجه غير ما تكلمت به فقال كيف أخطئ وقد قرأت الصحيفة الصفراء وهي في منزلي فكانت مقالته هذه أوجب للحجة عليه وزاده ذلك قربا من الجهل وبعدا من الأدب مثل الرجل الصابر على اللس ثم ان العاقله اذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهايه علمه فيه ينبغي له ان يعمل بما علم منه لينتفع به ويجعله مثالا لا يحيد عنه فاذا لم يفعل ذلك كان مثله كالرجل الذي زعم ان سارقا تسور عليه وهو نائم في منزله فعلم به فقال والله لاسكتن حتى انظر ماذا يصنع ولا اذعره ولا اعلمه اني علمت به فاذا بلغ مراده قمت اليه فرخصت ذلك عليه ثم انه امسك عنه وجعل السارق يتردد وطال تردده في جمعه ما يجده فغلب الرجل النعاس فنام وفز اللص مما ارد وامكنه الذهب فاستيقظ الرجل فوجد اللص قد اخذ المتع وفاز به فاقبل على نفسه يلومها وعرف انه لم ينتفع بعلمه باللص اذ لم يستعمل في امره ما يجب وقد يقال ان العلم لا يتم الا بالعمل وان العلم كالشجره والعمل به كالثمره وانما صاحب العلم يقوم بالعمل لينتفع به وان لم يستعمل ما يعلم فليس يسمى عالما ولو ان رجلا كان عالما بطريق مخوف ثم سلكه على علم به سمي جاهلا ولعله ان حسب نفسه وجدها قد ركبت اهواء هجمت بها فيما هو اعرف بضررها فيه واذاه ومن ركب هواه ورفض ان يعمل بما جربه هو او اعلمه به غيره كان كالمريض العالِم برديء الطعام والشراب وجيده وخفيفه وثقيل ثم يحمله الشر على اكل رديئه والترك ما هو اقرب الى النجات والتخلص من علته مثل البصير والاعمى واقل الناس عذرا في اجتناب محمود الافعال وارتكاب مذمومها من ابصر ذلك وميزه وعرف فضل بعضه على بعض كما انه لو ان رجلين احدهما بصير والاخر اعم ساقهما الاجل الى حفره فوقعا فيها كان اذا صرا في قعرها بمنزله واحده غير ان البصيره اقل عذرا عند الناس من الضرير اذ كانت له عينان يبصر بهما وذلك بما صار اليه جاهل غير عارف وعلى العالم ان يبدا بنفسه ويؤدبها بعلمه ولا تكون غايته اقتناءه للعلم لمعاونه غيره ونفعه به وحرمان نفسه منه ويكون كالعين التي يشرب الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفع وكدوده القز التي تحكم صنعته ولا تنتفع به فينبغي لمن طلب العلم ان يبدا بعزة نفسه ويتعهدها برياضتها ثم عليه بعد ذلك ان يقبسه فان خلالا ينبغي لصاحب الدنيا ان يقتنيها ويقبسها ومنها العلم والمال ومنها اتخاذ المعروف وليس للعالم ان يعيب امرا بشيء فيه مثله ويكون كالاعمى الذي يعير الاعمى بعماه وينبغي لمن طلب امرا ان يكون له فيه غايه ونهايه يعتمد عليها ويقف عندها ولا يتمادى في الطلب فانه يقال من سار الى غير غايه فيوشيك ان تنقطع به مطيته وانه كان حقيقا الا يعني نفسه في طلب ما لا حد له وما لم ينله احد قبله ولا يتاسف عليه ولا يكون لدنياه مؤثرا على اخرته فان من لم يعلق قلبه بالغايات قلت حسرته عند مفارقتها وقد يقال في امرين انهما يجملان بكل احد احدهما النسك والاخر المال الحلال وقد يقال في امرين انهما لا يجملان باحد الملك ان يشارك في ملكه والرجل ان يشارك في خاصته وليس ينبغي للعاقل ان يقنط وييئس من رحمه الله وفضله فيما لا يناله فربما ساق القدر له رزقا هنيئا وهو غافل عنه ولا يدري به ولا يعلم وجهه مثل الفقير واللس ومن امثال هذا ان رجلا كان به فاقه وجوع وعري فالجاه ذلك الى ان سال بعض اقاربه واصدقائه فلم يكن عند احد منهم فضل يعود به عليه فبينما هو ذات ليله في منزله اذ بصر بسارق في المنزل فقال في نفسه والله ما في منزلي شيء اخاف عليه فليجهد السارق جهده فبينما السارق يجول اذ وقعت يده على خابيه فيها حنطه فقال السارق والله ما أحب أن يكون عنائي الليلة باطلة ولعل لا أصل إلى موضع آخر ولكن سأحمل هذه الحنطة خير من الرجوع بغير شيء ثم بسط رداءه ليصب عليه الحنطة فقال الرجل يذهب هذا بالحنطة وليس ورائي سواها فيجتمع علي مع العري ذهاب ما كنت أقتات به وما تجتمع والله هاتان الخلتان في احد الا اهلكتا ثم صاحب السارق ووثب اليه بهراوه كانت عند راسه فلم يكن للسارق حيله الا الهروب منه وترك رداءه ونجا بنفسه وغدا الرجل به كاسيا وليس ينبغي للعاقل ان يركن الى مثل هذا المثل فيتكل عليه ويدع ما يجب عليه من السعي والعمل لصلاح معاشه بل أن لا يألو جهداً في الطلب على قدر معرفته ولا ينظر إلى من تآتيه المقادير وتساعده على غير التماس منه ولا حركة لأن أولئك في الناس قليل وإنما الجمهور منهم من يجهد نفسه في الكد والسعي فيما يصلح من أمره وعليه وينال به ما يريد وليحرص ان يكون مكسبه من اطيب المكاسب وافضلها وانفعها له ولغيره معا ما امكن ولا يتعرض لما يجلب عليه العناء والشقاء وما يعقبه الهم والغم وليحذر ان يعاود ما اصابه منه الضرر وينبغي له مع ذلك ان يحذر ما يصيب غيره من الضرر لالا يصيبه مثله فيكون كالحمامه التي تفرخ الفراخ فتؤخذ وتذبح ثم لا يمنعها ذلك من ان تعود فتفرخ موضعها وتقيم بمكانها فتؤخذ ثانيه من فراخها فتذبح حتى تؤخذ هي ايضا فتذبح وقد يقال ان الله تعالى قد جعل لكل شيء حدا يوقف عليه ومن تجاوز في الاشياء حدها اوشك ان يلحقه التقصير عند بلوغها والمتجاوز الحد والمقصر عنه سيان بالنسبه اليه لان كليهما زائغ عنه في الحالين جميعا ويقال من كان سعيه لاخرته ودنياه فحياته له وعليه ومن كان سعيه لدنياه خاصه فحياته عليه ومن كان سعيه لاخرته فحياته له ويقال في اشياء يجب على صاحب الدنيا اصلاحها وبذل جهد فيها منها امر دينه ومنها امر معيشته ومنها ما بينه وبين الناس ومنها ما يكسبه الذكرى الجميله بعده وقد قيل في امور من كن فيه لم يستقم له عمل منها التواني ومنها تضييع الفرص ومنها التصديق لكل مخبر ومنها التكذيب لكل عارف ورب مخبر بشيء عقله ولا يعرف استقامته فيصدقه والذي يفعل ذلك من الناس 3 رجل يصدق بما جربه غيره وصدقه فيصدقه هو ويتمادى في التصديق حتى كانما جربه بنفسه ورجل يصدق بالامور التي جربها ولكن عن غير علم بحقيقتها ورجل تلتبس عليه الامور فيصدق بها وينبغي للعاقل ان يكون لهواه متيما ولا يقبل من كل احد حديثا ولا يتمات في الخطا اذا التبس عليه امره ولا يلج في شيء عنه ولا يقدم عليه حتى يتبين له الصواب فيه وتستوضح له الحقيقه ولا يكون كالرجل الذي يزيغ عن الطريق فيستمر على الضلال فلا يزداد في السير جهدا الا ازداد عن القصد بعدا وكرجل الذي تقذى عينه فلا يزال يحكها حتى ربما كان ذلك الحك سببا في ذهابها ويجب على العاقل ان يصدق بالقضاء والقدر ويعلم ان ما كتب سوف يكون وان من اتى صاحبه بما يكره لنفسه فقد ظلم وياخذ بالحزم في اموره ويحب للناس ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها فلا يطلب امرا فيه مضره لغيره لصلاح نفسه بفساد غيره فان كل غادر ماخوذ ومن فعل ذلك كان خليقا ان يصيبه ما اصاب التاجر من رفيقه مثل الشريك المحتال فانه يقال انه كان رجل تاجر وكان له شريك فاستأجر حانوتا وجعل لامتاهما فيه وكان احدهما قريب المنزلي من الحانوت فادمر في نفسه ان يسرق عدلا من اعدال رفيقه ومكر الحيله في ذلك وقال ان انا اتيت ليلا لم اامن ان احمل عدلا من اعدالي او رزمه من رزامي ولا اعرفها فيذهب عناي وتعب باطلا فاخذ رداءه والقاه على العدل الذي اخذه ثم انصرف الى منزله وجاء رفيقه بعد ذلك ليصلح اعداله فقال والله هذا رداء صاحبي ولا احسبه الا قد نسي ومر رايه ان ادعه ها هنا بل اجعله على رزم فلعله يستقبلني الى الحانوتي فيجده حيث يحب ثم اخذ الرداء فالقاه على عدل من اعدل لرفيقه واقفل الحانوت ومضى الى منزله فلما جاء الليل اتى رفيقه ومعه رجل قد وطاه على ما عزم عليه وضمن له جعلا على حمله فصار الى الحانوت فتحسس الرداء في الظلمه فاحتمل ذلك العدل واخرجه هو والرجل وجعل يتراوحان في حمله حتى أتى منزله ورمى نفسه تعبا فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله فندم أشد الندامة ثم انطلق نحو الحانوت فوجد شريكه قد سبقه إليه ففتح الحانوت وفقد العدل فاختم لذلك غما شديدا وقال وسو أتى من رفيق صالح قد اتمنني على مالي وخلفني فيه فماذا يكون حالي عنده ولست اشك في تهمته ايي ولكن قد وطنت نفسي على غرامته فلما اتاه صاحبه وجده مختم فساله عن حاله فقال اني قد افتقدت الاعدال وافتقدت عدلا من اعدالك ولا اعلم بسببه واني لا اشك في تهمتك ايي واني قد وطنت نفسي على غرامته فقال له يا اخي لا تهتم فان الخيانه شر ما عمله الانسان والمكر والخديعه لا يؤديان الى خير وصاحبهما مغرور ابدا وما عاد وبال البغي الا على صاحبه وانا احد من مكر وخدع واحتال فقال له صاحبه وكيف كان ذلك فاخبره بامره وقص عليه قصته فقال له رفيقه ما مثلك الا مثل اللص والتاجر فقال له وكيف كان ذلك مثل اللص المخدوع قال زعموا ان تاجرا كان له في منزله خابيه احداهما مملوءه حنطه والاخرى مملوءه ذهبا فترقبه بعض اللصوص زمنا حتى اذا كان بعض الايام تشاغل التاجر عن المنزل فتغلفه اللص ودخل المنزل وكمن في بعض نواحيه فلما هم باخذ الخبيه التي فيها الدنانير اخذ التي فيها الحنطه وظنها التي فيها الذهب ولم يزل في كد وتعب حتى أتى بها فلما فتحها وعلم ما فيها ندم قال له الخائن ما أبعدت المثل ولا تجاوزت القياس وقد اعترفت بذنبي وخطأي عليك وعزيز علي أن يكون هذا كهذا غير أن النفس الرديئة تأمر بالفحشاء فقبل الرجل معذرته وأضرب عن توبيخه وعن الثقة به وندم وندم هو عندما عاين من سوء فعله وتقديم جهله مثل الاخ الصغير والمحسن الى اخويه وقد ينبغي للناظر في كتابنا هذا الا تكون غايته التصفح لتذويقه بل يشرف على ما يتضمن من الامثال حتى ياتي عليه الى اخره ويقف عند كل مثل وكلمه ويعمل فيها رويته ويكون مثل ثالث الاخوه الثلاثه الذين خلف لهم ابوهم المال الكثير فتنازعوا بينهم فاما الاثنان الكبيران فانهما اسرع في اتلافه في غير وجه واما الصغير فانه عندما نظر ما صار اليه اخواه من اسرافهما وتخليهما من المال اقبل على نفسه يشاورها وقال يا نفس انما المال يطلبه صاحبه ويجمعه في كل وجه لبقاء حاله وصلاح معاشه ودنيه وشرف منزلته في اعين الناس واستغناءه عما في ايدهم وصرفه في وجهه من صله الرحم والانفاق على الولد والافضال على الاخوان فمن كان له مال ولا ينفقه في حقوقه كان كالذي يعد فقيرا وان كان موسرا وان هو احسن امساكه والقيام عليه لم يعدم الامرين جميعا من دنيا تبقى عليه وحمد يضاف اليه ومتى قصد انفاقه على غير الوجوه التي حدت لم يلبث ان يتلفه ويبقى على حسره وندامه ولكن الراي ان امسك هذا المال فاني ارجو ان ينفعني الله به ويغني اخوتي على يدي فانما هو مال ابي ومال ابيهما وان اولى الانفاق على صله الرحم وان بعدت فكيف باخوتي فانفذ احضرهما وشاطرهما ماله مثل الصياد والصدفه وكذلك يجب على قارئ هذا الكتاب ان يديما النظر من غير دجر ويلتمس جواهر معانيه ولا يظن نتيجته انما هي الاخبار عن حيله بهمتين او محاوره سبع للثور فينصرف بذلك عن الغرض المقصود ويكون مثله مثل الصياد الذي كان في بعض الخلج يصيد فيه السمك في زورق فرى ذات يوم في عقيق الماء صدفه تتلألأ حسنا فتوهمها جوهرا له قيمه وكان قد القى شبكته في البحر فاشتملت على سمكه كانت قوت يومه فخلاها وقذف نفسه في الماء ليأخذ الصدف فلما أخرجها وجدها فارغة لا شيء فيها مما ظن فندم على ترك ما في يده للطمع على ما فات فلما كان اليوم الثاني تنحى عن ذلك المكان وألقى شبكته فأصاب حوتا صغيرا ورأى أيضا صدفه سنيه فلم يلتفت إليها وساء ظنه بها فتركها واجتاز بها بعض الصيادين فاخذها فوجد فيها دره تساوي اموالا وكذلك الجهال على اخفال التفكير في هذا الكتاب والاغترار به وترك الوقوف على اسرار معانيه والاخذ بظاهره دون الاخذ بباطنه ومن صرف همته الى النظر في ابواب الهزل منه فهو كرجل اصاب اردا طيبه حره وحبا صحيحا فزرعها وسقاها حتى اذا قرب خيرها تشاغل عنها بجمع ما فيها من الزهر وقطع الشوكي بتجاغله ما كان احسن فائده واجمل عائده وينبغي للناظر في هذا الكتاب ان يعلم انه ينقسم الى اربعه اغراض احدهما ما قصد فيه الى وضعه على السنه البهائم غير الناطقه من مسارعه اهل الهزل من الشبان الى قراءته فتستمال به قلوبهم لان هذا هو الغرض بالنوادر من حيل الحيوانات والثاني اظهار خيالات الحيوانات بصنوف الاصباغ والالوان ليكون انسا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه اشد للنزهه في تلك الصور والثالث ان يكون على هذه الصفه فيتخذه الملوك والسواقه فيكثر بذلك انتساخه ولا يبطل فيخلق على مرور الايام ولينتفع بذلك المصور والناسخ ابدا والغرض الرابع وهو الاقصى مخصوص بالفيلسوف خاصه قال عبد الله بن المقفع لما رايت اهل فارس قد فسروا هذا الكتاب من الهندية الى الفارسيه والحقوا به بابا وهو باب برزويه الطبيب ولم يذكروا فيه ما ذكرنا في هذا الباب لمن اراد قراءته واقتباس علومه وفوائده وضعنا له هذا الباب فتامل ذلك ترشد ان شاء الله تعالى الباب الرابع برزوي لبوزر جمهره بن البختوكان قال برزوي ابن ازهر راس اطباء فارس وهو الذي تولى انتساخ هذا الكتاب وترجمته من كتب الهند وقد مضى ذكر ذلك من قبل ان ابي كان من المقاتله وكانت امي من عظماء بيوت الزمازمه وكان منشئي في نعمه كامله وكنت اكرم ولدي ابوي عليهما وكان بي اشد احتفاظا من دون اخوتي حتى اذا بلغت 7 سنين اسلماني الى المؤدب فلما حذقت الكتابه شكرت ابوي ونظرت في العلم فكان اول ما ابتدات به وحرصت عليه علم الطب لاني كنت عرفت فضله فاقمت في تعلمه 7 سنين وكلما ازددت منه علما ازددت عليه حرصا وله اتبعا حتى احطت منه بعلم وافر وقدرت على غوامضه فلما همت نفسي بمداومه المرضى وعزمت على ذلك امرتها ثم خيرتها بين الامور الاربعه التي يطلبها الناس وفيها يرغبون ولا ها يسعون فقلت اي هذه الخلال ابتغي في علمي وايها احرى بي فادرك منه حاجتي ال مال ام الذكر ام اللذات ام الاخره وكنت وجدت في كتب الطب ان افضل الاطباء من واظب على طبه لا يبتغي الا اجر الاخره فرائيت أن أطلب الاشتغال بالطب ابتغاء الاخره ورجاء اجر المنقلب ولا ابتغي مكافاه الدنيا ولا تعجيلها لئلا اكون كالتاجر الذي باع ياقوطه ثمينه كان يصيب بثمنها غنى الدهر بخرزه لا تساوي شيئا مع اني وجدت في كتب الاولين ان الذي يبتغي بطبه اجر الاخره لا ينقصه ذلك حطته من الدنيا وان مثاله مثل الزرع الذي يبذر حبه في الارض ويعمرها ابتغاء الزرع ابتغاء العشب ثم هي لا محاله نابت فيها الوان العشب مع ناضر الزرع فاقبلت على مداومه المرض ابتغاء اجر الاخره فلم ادع مريضا ارجو له البراءه واخر لا ارجو له ذلك الا اني اطمع ان يخف عنه بعض المرض الا بالغت في مداومته جهدي ومن قدرت على القيام عليه قمت عليه بنفسي ومن لم اقدر على القيام عليه وصفت له ما يصلح واعطيته من الدواء ما يتعالج به وامرته بالذي ينبغي عليه ولم ارد ممن فعلت معه ذلك جزاء ولا مكافاه ولم اغبط احدا من نظره الذين هم مثلي في العلم ولا من هم فوقي في الجاه والمال وغيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سيره قولا ولا عملا ولما كانت نفسي تتوق الى ذلك وتنازعني في ان تنال مثل منالهم كنت ابا لها الا الخصومه واقول لها يا نفس اما تعرفين نفعك من ضرك ألا تنتهين عن طلبي ما لا يناله أحد إلا قل انتفاعه به وكثر عناؤه فيه واشتدت المؤونة عليه وعظمت المشقة لديه بعد فراقه يا نفس أما تذكرين ما بعد هذه الدار فينسيك ما تشرهين إليه منها ألا تستحين من مشاركة الفجار في حب هذه العاجلة الفانية التي تنسى من كان في يده منها شيء فليس له وليس بباق عليه فلا يالفها الا المغرورون الجاهلون يا نفس انظري في امرك وانصرفي عن هذا السفه واقبلي بقوتك وسعيك على تقديم الخير واياك والتسويف واذكري ان هذا الجسد موجود للافات وانه مملوء اخلاطا فاسده قذره متعاديه متغالبه تعقدها الحياه والحياه الى نفاذ كالصنم المفصله اعضائه اذا ركبت ووضعت جمعها في مواضعها مسمار واحد يمسك ببعضها على بعض فاذا اخذ ذلك المسمار تساقطت تلك الاوصال يا نفس لا تغتري بصحبه احبائك وخلانك ولا تحرصي على ذلك كل الحرص فانهم صحبتهم على ما فيها من البهجه والسرور كثيره المؤونه والاذى وعاقبه ذلك الفراق ومثلها مثل المغرفه التي تستعمل في جدتها لسخونه المرق ولذعه فاذا قدمت صارت وقودا في النار يا نفسي لا يحملنك اهلك واقاربك على جمع ما تهلكين فيه اراده صلتهم فاذا انت كالدخنه الارجه التي تحترق ويذهب اخرون بريحها يا نفسي لا تركني الى هذه الدار الفانيه ولا تختري بها طمعا في البقاء والمنزله التي ينظر اليها اهلها فكاي مما لا يبصر صغره ما يستعظم حقارته حتى يفارقه كشعر الراس الذي يخدمه صاحبه ويكرمه ما دام على راسه فاذا فارق راسه استقذره ورفضه يا نفس لا تملي من عياده المرضى ومداومتهم واعتبري كيف يجهد الرجل ان يفرج عن مضيم واحد كربه واحده و يستنقذه منها رجاء الاخره فكيف بالطبيب الذي يفعل كثيرا من ذلك مع كثيرين ان هذا لا خليق ان يعظم رجائه ويوثق منه بحسن الثواب يا نفس لا يبعد عليك امر الاخره فتميلي الى العاجله في استعجال القليل وبيع الكثير باليسير كالتاجر الذي كان له ملء بيت من الصندل فقال ان باط هو وزنا طال علي فباعه جزفا بابخس الثمن وقد وجدت اراء الناس مختلفه واهواؤهم متباينه وكل على كل عاد وله عدو ومختار وفيه واقع فلما رايت ذلك لم اجد الى متابعه احد منهم سبيلا وعرفت اني ان صدقت احدا منهم لا علم لي بحاله كنت في ذلك كالمصدق المخدوع مثل المصدق المخدوع زعموا فيه ان سارقاً على ظهر بيت رجل من الاغنياء وكان معه جماعة من اصحابه فاستيقظ الرجل من وطئهم فايقض امراته فاعلمها بذلك وقال لها رويدا اني لا احسب اللصوص علوا على وعلى البيت فأيقظيني بصوت يسمعه اللصوص وقولي الا تخبروني ايها الرجل عن اموالك هذه الكثيره وكنوزك العظيمه من اين جمعتها فاذا امتنعت عليك فالحي علي في السؤال واستحلفيني حتى اقول لك ففعلت المراه ذلك وسالته كما امرها وانصتت اللصوص الى سماع قولهما فقال لها الرجل ايتها المراه قد ساقك القدر الى رزق واسع ومال كثير فكلي واشربي ولا تسالي عن امر ان اخبرتك به لم اامن ان يسمعه احد فيكون في ذلك ما اكره وتكرهين فقالت المراه اخبرني ايها الرجل فلا عمري ما بقربنا احد يسمع كلامنا فقال لها فاني مخبرك اني لم اجمع هذه الاموال الا من السرقه قالت وكيف كان ذلك وما كنت تصنع وانت عند الناس من البرره والصلاح قال ذلك لعلم اصبته في السرقه وكان الامر علي يسيره وانا امن من ان يتهمني احد او يرتاب بي قالت فذكر لي ذلك قال كنت اذهب في الليله المقمره انا واصحابي حتى اعلو دار بعض الاغنياء مثلنا فانتهي الى القوه التي يدخل منها الضوء فارقي بهذه الرقيه وهي شولم شولم سبع مرات واعتنق الضوء فلا يحس بوقوع احد ولا يبقى في البيت شيء الا اتاني قاصدا مطيعا فلا ادع مالا ولا متاعا الا اخذته ثم اعيد العزيمه ايضا واعتنق الضوء فيجذبني فاصعد الى اصحابي فنمضي سالمين امنين وليس على من يفعل ذلك الا ان تكون له جراه فيسلم نفسه الى حبال الضوء ويتعلق بها وينزل عليها فاكتمي ذلك واياك إياك أن تعلميه أحدا فلما سمع اللصوص ذلك قالوا قد ظفرنا الليله بما نريد من المال ثم انهم اطالوا المكث حتى ظنوا ان صاحب الدار وزوجته قد هجعا وكانت تلك الليله مقمره وللبيت قوه نافذ منها الضوء فقام قائدهم الى مدخل الضوء وقال شولم شولم سبع مرات ثم تنقض الضوء لينزل الى ارض المنزل فوقع على ام راسه منكسا فوثب اليه الرجل بهراوته وقال له من انت قال انا المصدق المخدوع المغتر بما لا يكون ابدا وهذه ثمره رقيتك وعاقبه من يصدق كل ما يسمع فلما تحررت من تصديق ما لا يكون ولم اامن ان صدقته ان يوقعني في تهلكه عدت الى البحث عن الاديان والتماس العدل منها فلم اجد عند احد ممن كلمته جوابا فيما سالته ولم ارى فيما كلموني به شيئا يحق لي في عقلي ان اصدق به ولا ان اتبعه فقلت لما لم اجد ثقه اخذ منه فالراي ان الم دينا ابائي وأجدادي الذين وجدتهم عليه وهممت بذلك ثم التمست لنفسي مخرجاً فقلت إن كان من يفعل هذا معذورا فإن الذي يجد أباه ساحرا ويجري على مثاله يكون غير ملوم مع أشباه ذلك مما لا يحتمله الحق وذكرت في ذلك قول رجل كان فاحش الأكل فوعتب في ذلك فقال كذلك كان اكل ابي وجدي فلما ذهبت التميس العذره لنفسي في لزومي ديني الاباء والاجداد لم اجد لها على الثبوتي على دين الاباء طاقه بل وجدتها تريد ان تتفرع للبحث عن الاديان والمساله عنها والنظر فيها هاجس في قلبي وخطر على بالي قرب الاجل وسرعه انقطاع الدنيا واعتبات اهلها وتخرم الدهر حياتهم ففكرت في ذلك وقلت اما انا فلعل قد قرب اجلي وحانت نقلتي وقد كنت اعمل امورا محموده ارجو ان تكون اصلح الاعمال ولعل ترددي شغلني عن خير كنت اعمله فيكون اجلي دون ما تطمح اليه نفسي ويطلبه املي ويصيبني ما أصاب الرجل والخادم مثل الخادم والرجل زعم انه تواطأ مع خادم في بيت لاحد الاغنياء على ان ياتي البيت في كل ليله يغيب اهله فيجمع له الخادم مما في البيت فيذهب به ويبيعه ويتشاطر ثمنه فاتفق ذات ليله ان غاب اهل البيت وبقي الخادم وحده فانفذ فاخبر صاحبه فاقبل حتى دخل البيت واخذ في الجمع مما فيه وبينما هم يجمعان اذقرع على الباب وكان للبيت باب اخر لم يكن يعلمه الرجل وكان ذلك الباب عند جوب الماء فقال الخادم للرجل على عجل منه وخيف بادر اخرج من الباب الذي عند جب الماء واشار له الى موقعه فانطلق الرجل الى ذلك المكان فوجد الباب ولكن لم يجد جب الماء فرجع اليه وقال له اما الباب فهو وجدته واما الجب فلم اجده فقال له ايها المائق وما تصنع بالجب انا دللتك به لتعرف الباب فاذ قد عرفته فاذهب عاجلا فقال له لم يكن ذلك صدقا فلم ذكرت الجبة وليس هو هناك فقال له ويحك أيها الأحمق انج بي نفسك ودع عنك الحمق والتردد فقال له كيف أمضي وقد خلطت علي وذكرت الجبة وليس هناك فلم يزل على مثل هذه الحال حتى دخل رب البيت فأخذ بتلبي به وأوجعه ضربا ورفعه إلى السلطان فلما خفت من التردد رأيت أن لا أتعرض له ولا لما أتخوف منه من المكروه واقتصرت على كل شيء تشهد به العقول وتتفق عليه أهل الأديان ويرى أنه صواب وحق فكففت يدي عن الضرب والقتل والسرقة وزجرت نفسي عن الكبر والغضب ونزهت قلبي عن الحقد والبغض والخيانة وسنت لسانى عن الكذب والبهتان والغيبه والنميمه وكل امر مكروه وادمرت في نفسي الا ابغي على احد ولا اكذب بالعبث ولا القيامه ولا الثواب ولا العقاب وان لا اله الا الله الفرد الصمد يكافئ على الخير بالخير وعلى الشر بالشر وان لا بد من المساله والحساب وزايلت الاشرار وحاولت الجلوس مع الاخيار بجهدي ورايت كل من الصلاح والعلم ليس كمثله صاحب ولا قرين ووجدت مكسبه اذا وفق الله واعان يسرا ووجدته يدل على الخير ويشير بالنصح فعل الصديق بالصديق ووجدته لا ينقص عن الانفاق منه بل يزداد ولا يخلق على كثرة الاستعمال بل يجد ويزهو ويكثر ووجدته لا خوف عليه من السلطان ان يخصبه ولا من الافات ان تفسده ولا من الماء ان يغرقه ولا من النار ان تحرقه ولا من اللصوص ان تسرقه ولا من السباع وجوارح الطير ان تمزقه ووجد الرجل الساهي الله المؤثر اليسيره يناله في يومه ويعدموه في غده على الكثير الباقي نعيمه يصيبه فيما ذهبت فيه ايامه ما اصاب التاجر مثل التاجر والضارب بالصنج زعموا ان تاجرا كان له جوهر نفيس فاستاجر لثقبه رجل في اليوم على 100 درهم يدفعها اليه وانطلق به الى منزله ليعمل واذا في ناحية البيت صنج موضوع فقال التاجر للصانع هل تحسن الضربة بالصنج قال نعم وكان بضربه ماهرا فقال الرجل دونك الصنج فاسمعنا ضربك به فاخذ الرجل الصنج ولم يزل يسمع التاجر الضربة الصحيح والصوت الرخيم والتاجر يشير بيده وراسه ضربا حتى امسى لما حان الغروب قال الرجل للتاجر مر لي بالاجره فقال له التاجر وهل عملت شيئا تستحق به الاجره فقال له عملت ما امرتني به وانا اجيرك وما استعملتني عملت ولم يزل به حتى استوفى منه 100 درهم وبقي جوهره غير مسلوب فلم ازدد في الدنيا وشهواتها نظرا الا ازددت فيها زهاده ومنها هربا ووجدت النسك هو الذي يمهد للميعاد كما يمهد الوالد لولده ووجدته هو الباب المفتوح الى النعيم المقيم ووجدت الناسك قد تدبر فعلته بالسكينه والوقار فشكر وتواضع وقنع فاستغنى ورضي فلم يهتم وخلع الدنيا فنجا من الشرور ورفض الشهوات فصار طاهرا وطرح الحسد فوجبت له المحبه وانفرد بنفسه فكفي الاحزان وسخت نفسه بكل شيء واستعمل العقل فابصر العاقبه فامن الندامه واعتزل الناس فسلم منهم ولم يخفهم فلم ازدد في امر النسك نظرا الا ازددت فيه رغبه حتى هممت ان اكون من اهله ثم تخوفت الا اصبر على عيش الناسك ولا اقوى على عسره ومشقته لما اعتدته وغذيت به منذ كنت وليدا ولم اامن ان تركت الدنيا واخفت في النسك ان اضعف عن ذلك واكون قد رفضت اعمالا كنت ارجو عائدتها وقد كنت اعملها فانتفع بها في الدنيا فيكون مثلي في ذلك مثل الكلب الذي مر بنهر وفي فيه ضلع فراى ظلها في الماء فاهول لياخذها فاتلف ما كان معه ولم يجد في الماء شيئا فهبت النسكه مهابه شديده وخفت من الضجر وقلة الصبر واردت الثبوت على حالتي التي كنت عليها ثم بدى لي أن أقيس ما أخاف أن لا أصبر عليه من الشظف والضيق والخشونة في النسك وما يصيب صاحب الدنيا من البلاء وكان عندي أنه ليس شيء من شهوات الدنيا ولذاتها إلا هو متحول إلى أذى ومولد للحزن فالدنيا كالماء الملح الذي لا يزداد شاربه شربا إلا ازداد عطشا وكالعظم الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح اللحم فلا يزال يطلب ذلك اللحم حتى يدمي فاه ولا ينال شيئا مما طلب وكالحداة التي تذفر بالبضعة من اللحم فيجتمع عليها الطير فلا تزال تدور وتدب حتى تعي وتعجز فاذا تعبت القت ما معها وكلكوز من العسل الذي في أسفله السم الذي يذاق منه حلاوة عاجله واخره موت زعاف وكاحلام النائم الذي يفرح بها الانسان في نومه فاذا استيقظ ذهب الفرح كالبرق الذي يضيء يسيرا فيطمع بالنور ثم يذهب بغته ويرجع الظلام وكالدوده القذى التي تنسج نهارا وليلا وتهلك وسط نسيجها الذي كلما زادت منه نسيجا زادت استحكاما منه ومنعا لها عن الخروج فلما فكرت في الامور رجعت الى طلب النسكي وهزني الاشتياق اليه وقلت لا يليق بي ان اقيس الدنيا بالنسكي اذا تفكرت فيها وفي شرورها واحزانها ثم خاصمت نفسي اذ هي في شرورها سارحه وقد لا تثبت على امر تعزم عليه كقاض سمع من خصم واحد فحكم له فلما حضر الخصم الثاني عاد الى الاول فقضى عليه ثم نظرت في الذي اكابده من احتمال النسكي وضيقه فقلت ما اصغر هذه المشقته في جانب روح الابدي وراحت ثم نظرت فيما تشره اليه النفس البهيميه من لذات الدنيا فقلت ما امر هذا واوجعه وهو يدفع الى عذاب الابدي واهواله وكيف لا يستحلي الرجل مراره قليله تعقبها حلاوه طويله وكيف لا تمر عليه حلاوه قليله تعقبها مراره دائمه وقلت لو ان رجلا عرض عليه ان يعيش 100 سنه لا ياتي عليه يوم واحد الا بضع منه بضع غير انه يشترط له انه اذا استوفى السنين ال100 نجا من كل الم واذى وصار الى الامن والسرور كان حقيقا الا يرى تلك السنين شيئا فكيف ياب الصبر على ايام قلاله يعيشها في النسك واذا تلك الايام قليل يعقب خيرا كثيرا أو ليس أن الدنيا كلها بلاء وعذاب والانسان انما يتقلب في عذابها من حين يولد الى ان يستوفي ايام حياته فانه اذا كان طفلا ذق من العذاب الوانه ان جاع فليس به استطعام او عطش فليس به استسقاء او وجع فليس به استغاثه مع ما يلقى من الوضع والحمل واللف والدهن والمسح ان انيم على ظهره لم يستطع قياما ولا تقلبا ثم يلقى اصناف العذاب ما دام رضيعا فاذا افلت من عذاب الرضاع اخذ في عذاب الادب فاذيق منه الوانا من عنف المعلم وضجر الدرس وسامه الكتابه ثم له من الدواء والحمية والأسقام والأوجاع أوفى نصيب فإذا أدرك لحقه هم الأهل وكانت همته في جمع المال وتربية الولد ومخاطرة الطلب والسعي والكد والتعب وهو مع كل ذلك يتقلب مع أعدائه البطنيين اللازمين له والأسقام والأوجاع وهم المرة الصفراء والمرة السوداء والريح والبلغم والدم مع السم المميت والحية اللاذغة والخوف من السباع والهوامي مع تقلب الفصول من الحر والبرد والأمطار والرياح والثلوج والشيطان الدائم والقرين السوء وغير ذلك من الطوارئ الرديئة ثم انواع عذاب الهرمي لمن يبلغه فلولا لم يخف من هذه الامور شيئا وكان قد امنا وواثقا بسلامه منها فلم يفكر بها لوجب عليه ان يكون مفكرا في الساعه التي يحضره فيها الموت ويفارق الدنيا فيذكر ما هو نازل به في تلك الساعه بما هو اشد جدا من ذلك من فراق الاحبه والاقارب والمال وكل مضنون به في الدنيا مع الاشراف على الهول العظيم بعد الموت فلو لم يفعل ذلك لكان حقيقا ان يعد عاجزا مفرطا محبا للدناءه مستحقا لللوم فمن ذا الذي يعلم هذا ولا يستعد له قبل حلوله ويحتال لغد جهده في الحيله ويرفض ما يشغله ويلهيه من شهوات الدنيا وغرورها لا سيما في هذا الزمان الشبيه بالصافي وهو كدير فانه وان كان الملك حازما عظيم المقدر رفيع الهمه باليغ الفحص عدلا مرجوا صدوقا شكورا رحب ذراعي مواظبا على الحسن عالما بالناس مهتما بامور راعيته ناظرا في احوالهم محبا للعلم والخير والاخيار شديدا على الظلم غير جبان ولا خفيف القياده رفيقا بالتوسع على الراعي فيما يحبون والدفع لما يكرهون فان قد نرى الزمان مدبرا بكل مكان حتى كأن امور الصدق قد نزعت من الناس فاصبح ما كان عزيزا فقده مفقودا وموجودا ما كان ضائرا وجوده وكان الخير اصبح ذابلا والشر نادرا وكان الفهم اصبح قد زالت سبله وكان اتباع الهوى واضاعه الحكم اصبح بالحكام موكلا واصبح المظلوم بالحيف مقرا والظالم بنفسه مستطيلا وكان الحرص اصبح فاغرا فاهو من كل جهه يتلقف ما قرب منه وما بعد وكان الرضا اصبح مجهولا وكان الاشرار يقصدون السماء صعودا وكان الاخيار يريدون بطن الارض واصبحت المروءه مقذوفا بها من اعلى شرف الى اسفل درك واصبحت الدناءه ممكن واصبح السلطان منتقلا عن اهل الفضل الى اهل النقص وكان الدنيا جذله مسروره تقول قد غيبت الخيرات واظهرت السيئات فلما فكرت في الدنيا وامورها وان الانسان هو اشرف الخلق فيها وافضله ثم هو لا يتقلب الا في الشرور والهموم ها جبت من ذلك كل العجب وتحققت انه ليس انسان ذو عقل يعلم ذلك ثم لا يحتال لنفسه في النجات ويلتمس الخلاص وان فرط في ذلك فهو عندي عاجز قليل الراي ناقص الهم فيما له وعليه ثم نظرت فاذا الناس كلهم مفرطون في ذلك مخفلون له فقضيت العجب من ذلك والتمست لهم عذرا فيه ونظرت فاذا الانسان لا يمنعه عن الاحتيال لنفسه الا لذة صغيرة حقيرة من النظر والسمع والشم والذوق واللمس لعله يصيب منها اللطيفة او يقتني منها اليسير فاذا ذلك يشغله ويذهب به عن الاهتمام لنفسه وطلب النجاة لها مثل الرجل والتنين التمست لي الانسان مثلا فاذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج الى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كان على سمائها فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر فاذا حيات اربع قد اخرجن رؤوسهن من اجحارهن ثم نظر فإذا في قعر البئر تنين فاتح فهى منتظر له ليقع فيأخذه فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيض وهما يقردان الغصنين لا يفتران فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذ بصر قريبا منه بخلية فيها عسل فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكره في شيء من امره وان يلتمس الخلاص لنفسه ولم يذكر ان رجليه على حياه اربع ولا يدري متى يقع عليهن ولم يذكر ان الجرذين دائبان في قطع الغصنين ومتى انقطع وقع على التنين فلم يزللاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوه حتى تا سقط في فم التنين فهلك فشبهت بالبئر الدنيا المملوء تآفات وشرورا ومخافات وعاهات وشبهت بالحيات الأربع الأخلاط الأربع التي في البدن فإنها متى هاجت أو هاج أحدها كانت كحمة الأفاعي والسم المميد وشبهت بالغصنين الأجل الذي هو إلى حين ثم لا بد من فنائه وانقطاعه وشبهته بالجردين الاسود والابيض الليل والنهار اللذين هما دائبان في افناء الاجل وشبهته بالتنين المصير الذي لا بد منه وشبهته بالعسل هذه الحلاوه القليله التي ينال منها الانسان فيرى ويطعم ويسمع ويشم ويلمس ويتشاغل عن نفسه ويلهو عن شأنه فينسى امر الاخره ويصد عن سبيل قصده فحينئذ صار امري الى الرضا بحالي واصلاح ما استطعت اصلاحه من عملي لعل اصادف باقي ايامي زمانا اصيب فيه دليلا على هداي وسلطانا على نفسي وقواما على امري فاقمت على هذه الحال واتجهت الى بلاد الهند في طلب العقاقير والادويه ثم عدت اليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرفت منها الى بلادي وقد انتسخت من كتبهم كتبا كثيره منها هذا الكتاب الباب الخامس الاسد والثور قال دبشليم الملك لبيدا بالفيلسوف وهو راس البراهمه أضرب لي مثلا لمتحاببين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوه والبغضاء قال بيدبا اذا ابتلي المتحابان بان يدخل بينهما الكذوب المحتال لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا وافه الموده النميمه مثل التاجر وبني ومن امثال ذلك انه كان بارض دستاوند رجل شيخ له ثلاثه بني فلما بلغوا اشدهم واسرفوا في مال ابيهم ولم يكونوا احترفوا حرفه يكسبون بها لانفسهم خيرا فلامهم ابوهم وواعظهم على سوء فعلهم وكان من قوله لهم يا بني ان صاحب الدنيا يطلب ثلاثه امور لن يدركها إلا بأربعة أشياء أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في الرزق والمنزلة في الناس والزاد للآخرة وأما الأربعة التي يحتاج إليها في درك هذه الثلاثة فاكتساب المال من أحسن وجه يكون ثم حسن القيام على ما اكتسب منه ثم استثماره ثم انفاقه فيما يسرح المعيشه ويرضي الاهل والاخوان فيعود عليه نفعه في الاخره فمن ضيع شيئا من هذه الاحوال لم يدرك ما اراد من حاجته لانه ان لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به وان هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه أو شك المال أن يفنى ويبقى معدما وإن هو وضعه ولم يستثمره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة الذهاب كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا غبار الميل ثم هو مع ذلك سريع فناؤه وإن هو أنفقه في غير وجهه ووضعه في غير موضعه وأخطأ به مواضع استحقاقه صار بمنزلة الفقير الذي لا ما له ثم لم يمنع ذلك ايضا ما له من التلف بالحوادث والعلل التي تجري عليه كمحبس الماء الذي لا تزال المياه تنصب فيه فان لم يكن له مخرج ومفاض ومتنفس يخرج منه الماء بقدر ما ينبغي خرب وسال ونز من نواح كثيره وربما انبثق البثقه العظيمه فذهب الماء ضياعا وان بني الشيخ اتعذوا بقول ابيهم واخذوا به وعملوا ان فيه الخير وعولوا عليه فانطلق اكبرهم نحو ارض يقال لها ميون فاتى في طريقه على مكان فيه وحل كثير وكان معه عجله يجرها ثوران يقال لاحدهما شترب وللاخر بندب فواحل شتربت في ذلك المكان فعجله الرجل واصحابه حتى بلغ منهم الجهد فلم يقدروا على اخراجه فذهب الرجل وخلف عنده رجلا يشرفه لعل الوحله ينشف فيتبعه به فلما بات الرجل بذلك المكان تبرم به واستوحش فترك الثور والتحق بصاحبه فاخبره بان الثور قد مات وقال له إن الانسان اذا قضت مدته وحانت منيته فهو وان اجتهل في التوقي من الامور التي يخاف فيها على نفسه الهلاك لم يغني ذلك عنه شيئا وربما عاد اجتهاده في توقيه وحذره وبلاء عليه مثل الرجل الهارب من الموت كالذي قيل ان رجلا سلك مفازة فيها خوف من السباع وكان الرجل خبيرا بوعث تلك الارض وخوفها فلما سار غير بعيد اعترض له ذئب من احد الذئاب واضراها فلما راى الرجل ان الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر يمينا وشمالا ليجد موضعا يتحرز فيه من الذئب فلم يرى الا قريه خلف واد فذهب مسرعا نحو القريه فلما اتى الوادي لم ير عليه قنطره ورات الذئب قد ادركه فالقى نفسه في الماء وهو لا يحسن السباحه وكاد يغرق لولا ان بصر به قوم من اهل القريه فتواقعوا لاخراجه فاخرجوه وقد اشرف على الهلاك فلما حصل الرجل عندهم وامن على نفسه من غائله الذئب راى على عدوة الوادي بيتا مفردا فقال ادخل البيت فاستريح فيه فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا الطريق على رجل من التجار وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله فلما راى الرجل ذلك خاف على نفسه ومضى نحو القريه فاسند ظهره الى حائط من حيطانها ليستريح مما حل به من الهول والاعياء إذ سقط عليه الحائط فمات قال الرجل صدقت قد بلغني هذا الحديث وأما الثور فإنه خلص من مكانه وانبعث فلم يزل في مرج مخضب كثير الماء والكلأ فلما سمن وأمن جعل يخور ويرفع صوته بالخوار وكان قريبا منه أجمة فيها أسد عظيم ومشيء وهو مالك تلك الناحيه ومعه سباع كثيره وذئاب وبنات اوا وثعالب وفهود ونمور وكان هذا الاسد منفردا برايه دون اخذم براي احد من اصحابه فلما سمع خوار الثوري ولم يكن راى ثورا قط ولا سمع خواره خمره منه هيبه وخشيه وكريه ان يشهر بذلك جنده فكان مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط بل يؤتى برزقه كل يوم على يد جنده وكان في من معه من السباع ابنا اوا يقال لاحدهما كليله وللاخر دمنا وكان ذو ويد هاء وعلم وادب فقال دمنا يوما لاخيه كليله يا اخي ما شان الاسد وقي من مكانه لا يبرح ولا ينشط خلافا لعادته قال له كليله ما شانك انت والمساله عن هذا نحن على باب ملكنا اخذين بما احب تاركين ما يكره ولسنا من اهل المرتبه التي يتناوب اهلها كلام الملوك والنظر في امورهم فامسك عن هذا واعلم انه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شكله أصابه ما أصاب القرد من النجار قال دمنه وكيف كان ذلك مثل القرد والنجار قال كليله زعم انا قردا راى نجارا يشق خشبه وهو راكب عليها وكلما شق منها ذراعا ادخل فيها وتدا فوقف ينظر اليه وقد اعجبه ذلك ثم ان النجار ذهب لبعض شأنه فركب الخشبه وجعل وجهه قبل الوتد وظهره قبل طرف الخشبه فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد فلزم الشق عليه فكاد يخشى عليه من الالم ثم ان النجار وافاه فاصابه على تلك الحاله واقبل عليه يضربه فكان ما لقي من النجار من الضرب اشد مما اصابه من الخشبه قال دمنه قد سمعت ما ذكرت وليس كل من يدنو من الملوك يقدر على صحبتهم ويفوز بقربهم ولكن اعلم ان كل من يدنو منهم ليس يدنو منهم لبطنه فان البطن يحشى بكل شيء وانما يدنو منهم ليسر الصديق ويكبت العدو وان من الناس من لا مروءة له وهم الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالدون كالكلب الذي يصيب عظما يابسا فيفرح به واما اهل الفضل والمروءة فلا يقنعهم القليل ولا يرضون به دون ان تسمو بهم نفوسهم الى ما هم اهل له وهو ايضا لهم اهل كل اسد الذي يفترس الارنب فاذا راى البعير تركها وطلب البعير الا ترى ان الكلب يبصبس بذنه حتى ترمي له الكسره من الخبز فيفرح بها وتقنعه منك وان الفيل المعترف بفضله وقوته اذا قدم اليه علفه لا يعتلفه حتى يمسح وجهه ويتملق له فمن عاش ذا مال وكان ذا فضل وافضال على نفسه واهله واخوانه غير خامل المنزله فهو وان قل عمره طويل العمر ومن كان في عيشه ضيق وقله وامساك على نفسه وذويه وكان خامل المنزله فالمقبور احيا منه ومن عمل لبطنه وشهواته وقنع وترك ما سوى ذلك عده من البهائم قال كليله قد فهمت ما قلت فراجع عقلك وعلم ان لكل انسان منزله وقدر فان كان في منزلته التي هو فيها متمسكا كان حقيقا ان يقنع وليس لنا من المنزله ما يحط حالنا التي نحن عليها ثم ان منزله الانسان مقدوره عليه منذ الازل فلا سبيل له الا الرضا بها كيف كانت قال دمنته ان المنازل متنازعه مشتركه على قدر المروءه فالمرء ترفعه مروءته من المنزله الواضعه الى المنزله الرفيعه ومن لا مروءه له يحط نفسه من المنزله الرفيعه الى المنزله الواضعه وان الارتفاع الى المنزله الشريفه شديد والانحطاط منها هيون كالحجر الثقيل رفعه من الارض الى العاتق عسر ووضعه الى الارض هين فنحن احق ان روما ما فوقنا من المنازل وان التمس ذلك بمرواتنا ثم كيف نقنع بمنزلتنا ونحن نستطيع التحول عنها قال كليله فما الذي اجتمع عليه رايك قال دمنا اريد ان اتعرض للاسد عند هذه الفرصه لانه قد ظهر لي انه ضعيف الراي قد التبس عليه امره وعلى جنده ايضا ولعل على هذه الحال ادنو منه فاصيب عنده منزله ومكانه فيبتدرني بالكلام فاجيبه بما تقداحه القدحه لعلها تنتج بيننا نتيجه تؤدي الى اظهار امر مكتوم قال كليله وما يدريك ان الاسد قد التبس عليه امره قال دمن بالحس والراي اعلم ذلك منه فان الرجل ذو الراي يعرف حال صاحبه وباطن امره بما يظهره له من دله وشكله قال كليله فكيف ترج المنزله عند الاسد ولست بصاحب السلطان ولا لك علم بخدمه السلاطين وآدابهم وآداب مجالسهم قال دمنه الرجل الشديد القوي لا ينوء به الحمل الثقيل وان لم تكن عادته الحمل والرجل الضعيف لا يستقل به وان كان ذلك من صناعته قال كليله فان السلطان لا يتوخى بكرامته فضلاء من بحضرته ولكنه يؤثر الادنى ومن قرب منه قال دمنه يقال إن مثل السلطان في إيثار الأفضل دون الأدنى مثل شجر الكرم الذي لا يعلق إلا بأكرم الشجر قال كليل وكيف ترجو المنزلة عند الأسد ولم تكن دنوت منه من قبل قال دمنا قد فهمت كلامك جميعه وتدبرت ما قلت وأنت صادق لكن أعلم أن الذين لهم المنازل الرفيعه عند الملوك قد كانوا قبل ان يرقوا اليها ليست بحالتهم فيقربون بعد البعد ويجنون بعد التنائي وانا ملتمس بلوغ مكانتهم بجهدي وقد قيل لا يواظب على باب السلطان الا من يطرح الانف ويحمل الاذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس ويكتم السر فإذا وصل الى ذلك فقد بلغ مراده قال كليله هبك وصلت الى الاسد فما توفيقك عنده الذي ترجو ان تنال به المنزله عنده والخطوه لديه قال دمن لو دنوت منه وعرفت اخلاقه لرفقت في متابعته وقله الخلاف له واذا اراد امرا هو في نفسه صواب زينته له وصبرته عليه وعرفته بما فيه من النفع والخير وشجعته عليه وعلى الوصول اليه حتى يزداد به سرورا واذا اراد امرا يخاف عليه ضرره وشينه بصرته بما فيه من الضرر والشين واطلعته على ما في تركه من النفع والزين بحسب ما اجد اليه السبيل وانا ارجو انا ازداد بذلك عند الاسدي مكانه ويرى مني ما لا يراه من غيري فان الرجل الاديب الرفيق لو شاء ان يبطل حقا او يحق باطلا لفعل كالمصور الماهر الذي يصور في الحيطان صورا كانها خارجه وليست بخارجه واخرى كانها داخله وليست بداخله فاذا هو عرف ما عندي وبان له حسن رايي وجوده فكري التمس اكرامي وقربني اليه قال كليله اما ان فعلت هذا فاني اخاف عليك من السلطان فان صحبته خطره واحذرك من الذي اردته كعظم خطري عندك وقد قالت العلماء ان ثلاثه لا يجترئ عليهن الا اهوج ولا يسلم منهن الا قليل وهي صحبه سلطاني واقتمان النساء على الاسرار وشرب السم للتجربه وانما شبه العلماء السلطانه بالجبل الصعب المرتق الذي فيه الثمار الطيبه والانهار الجاريه والجواهر النفيسه والادويه النافعه وهو مع ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مخوف فالارتقاء اليه شديد والمقام فيه اشد قال دمنه صدقت فيما ذكرت غير انه من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب ومن ترك الامر الذي لعله يبلغ فيه حاجته هيبه وما خافه لما لعله يتوقاه فليس ببالغ جسيما وقد قيل ان خصالا ثلاثه لن يستطيعها احد الا بمعونه من علو همم وعظيم خطر منها صحبه السلطان وتجاره البحر ومناجزه العدو وقد قالت العلماء في الرجل الفاضل الرشيد انه لا ينبغي ان يرى الا في مكانين ولا يليق به غيرهما اما مع الملوك مكرما او مع النساك متعبدا كالفيل انما جماله وبهاؤه في مكانين اما ان تراه في البريه وحشيا او مركبا للملوك قال كليله خر الله لك فيما عزمت عليه ثم ان دمنه انطلق حتى دخل على الاسد فعفر وجاو بين يديه وسلم عليه فقال الاسد لبعض جلسائه من هذا فقال هذا دمنه ابن سليث قال قد كنت اعرف اباه ثم ساله اين تكون قال لم ازل مرابطا باب الملك داعيا له بالنصر ودوام البقاء رجاء ان يحضر امر فاعين الملك فيه بنفسي ورايي فان ابواب الملوك تكثر فيها الامور التي ربما يحتاج فيها الى الذي لا يبه له وليس احد يصغر امره الا وقد يكون عنده بعض الغنائم والمنافع على قدره حتى العود الملقى في الارض ربما نفع فياخذه الرجل فيحك به اذنه فيكون عدته عند الحاجه اليه فلما سمع الاسد قول دمن اعجبه وطمع ان يكون عنده نصيحه وراي فاقبل على من حضر فقال ان الرجل ذن النبل والمروءه يكون خامل الذكر منخفض المنزله فتأبى منزلته الا ان تشب وترتفع كالشعلة من النار يضرمها صاحبها وتأبى الا ارتفاعا فلما عرف دمنا ان الاسد قد عجب منه وحسن عنده كلامه قال ايها الملك ان راعيه الملك تحضر بابه رجاء ان يعرف ما عندها من علم وافر كالزرع المدفون الذي لا يعرف فضله حتى يخرج ويظهر على قدر رأيه وعلى قدر ما يجد عنده من المنفعه وقد قيل امران لا ينبغي لاحد ان ياتيهما مثل ان يجعل الخلخال قلاده للعنق ومثله ان تجعل القلاده خلخالا في الرجل وقد يقال ان الفضل في امرين فضل المقاتل على المقاتل والعالم على العالم وان كثره الاعوان اذا لم يكونوا مختبرين ربما تكون مضره على العمل فان العمل ليس رجاؤه بكثره الاعوان ولكن بصالح الاعوان ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل فيقتل به نفسه ولا يجد له ثمنا وحامل الياقوت وإن قلّ يقدر على بيعه بالكثير من المال والعمل الذي يحتاج فيه إلى الحيل والخداع لا يقتحمه إلا أفهم الرجال وأذكاهم والرجل الذي يحتاج إلى الجذوع لا يجزئه القضب وإن كثر فأنت الآن أيها الملك حقيق أن لا تحقر مرؤة أن تتجدها عند رجل صغير المنزل فان الصغير ربما عظم كالعصب الذي يؤخذ من الميت فاذا عملت منه القوس اكرم فتقبض عليه الملوك وتحتاج اليه في الباس وله واحب دمن ان يري القومه ان ما ناله من كرامه الملك انما هو لرائيه ومرواته وعقله لانه ما عرفوا قبل ذلك ان ذلك لمعرفته اباه فقال ان السلطان لا يقرب الرجال لقرب ابائهم ولا يبعدهم لبعدهم ولكن ينبغي ان ينظر الى كل رجل بما عنده لانه لا شيء اقرب الى الرجل من جسده ومن جسده ما يدوى حتى يؤذيه ولا يدفع ذلك عنه الا بالدواء الذي ياتيه من بعد فلما فرغ دمنا مما قالته هذه اعجب الاسد به اعجابا شديدا واحسن الرد عليه وزاد في كرامته ثم قال الملك لجلسائه ينبغي للسلطان الا يلح في تضييع حق ذوي الحقوق فان عاقبه ذلك رديئه حتى ممن لا يتوقع اذى والناس في ذلك رجلان رجل طبعه الشراسه فهو كالحيه إن وطئها الواطئ فلم تلدغه لم يكن جديرا أن يغره ذلك منها فيعود إلى وطأتها ثانية فتلدغه ورجل أصل طباعه السهولة فهو كالصندل البارد الذي إذا أفرط في حكه صار حارا مؤذيا ثم إن دمن تستأنس بالأسد وخلا به فقال له يوما رأيت الملكة قد اقام في مكان واحد لا يبرح منه خلاف لمالوفه وهو اعظمه الله من يع الجانب نافذ الامر امن الساحه فرأيت ان اتطاول عليه بالاستفهام على وجه النصيحه فان الامور الخفيه لا يظهرها الا البحث عنها فاذا اظهرت جيلت الفكره فيها فبينما هما في هذا الحديث إذ خارأ شترب خوارا شديدا فهيج الأسد وكره أن يخبر دمنا بما ناله وعلم دمنا أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وهيبة فسأله هل راب الملك سماع هذا الصوت؟ قال لم يربني شيء سوى ذلك وهو الذي حبسني هذه المدة في مكاني وقد صح عندي من طريق القياس ان جو ست صاحب هذا الصوت المنكر الذي لم اسمعه قط عظيمه لان صوته تابع لبدنه فان يكن كذلك فليس لنا معه قرار ولا مقام قال دمنه ليس الملك بحقيق ان يدع مكانه لاجل صوت فقد قالت العلماء ليس من كل الاصوات تجب الهيبه قال الاسد وما مثل ذلك مثل الثعلب والطبل قال دمنه زعموا ان ثعلبا اتى اجمه فيها طبل معلق على شجره وكلما هبت الريح على قضبان تلك الشجره حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم باهر فتوجه الثعلب نحوه لاجل ما سمع من عظيم صوته فلما اتا وجده ضخما فايقن في نفسه بكثره الشحم واللحم فعاجله حتى شقه فلما راه أجوف لا شيء فيه قال لا ادري لعل افشل الاشياء اجهرها صوتا واعظمها جسدا وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان هذا الصوت الذي راعنا لو وصلنا اليه لوجدناه ايسر مما في انفسنا فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه حتى آتيه ببيان هذا الصوت فوافق الأسد قوله فأذن له في الذهاب نحو الصوت فانطلق دمنة إلى المكان الذي فيه شترب فلما فصل دمنة من عند الأسد فكر الأسد في أمره وندم على إرساله دمنة حيث أرسله وقال في نفسه ما أصبت في ائتماني دمنة واطلاعه على سري وقد كان ببابي مطروحا فان الرجل الذي يحضر باب الملك اذا كان قد اطيل جفوه من غير جرم كان منه او كان مبغيا عليه عند سلطانه او كان معروفا بالشره والحرس او كان قد اصابه ضر وضيق فلم ينعش او كان قد اجترم فهو يخاف العقوبه منه او كان يرجو شيئا يضر الملكه وله منه نفع او يخاف في شيء مما ينفعه ضرا او كان لعدو الملك سلما ولسلمه حربا او كان قد حيل بينه وبين ما في يديه من السلطان او باعده او طرده فليس السلطان بحقيق ان يعجل في استرسال الى هؤلاء وثقت بهم والاعتماد لهم وان دمنته داهيه ادهيب وقد كان بباب مطروحا مجفوا ولعلّه قد احتمل علي بذلك ضغنا ولعل ذلك يحمله على خيانت و اعانده عدوي ونقيصتي عنده ولعلّه يصادف صاحب صوتي اقوى سلطانا مني فيرغب به عني ويميل معه علي ولقد كان الواجب ان اهجم على صاحب هذا الصوت بنفسي ولم يزل الاسد يحدث نفسه بامثال ذلك حتى جعل يمشي وينظر الى الطريق التي سار فيها دمنه فلم يمشي غير قليل حتى بصر بدمنته مقبلا نحوه فطابت نفسه بذلك ورجع الى مكانه ودخل دمنه عليه فقال له الاسد ماذا صنعت وماذا رايت قال رايت ثوراً وهو صاحب الخوار والصوت الذي سمعته قال فما قوته قال لا شوكت له وقد دنوت منه وحاورته محاورة الاكفاء فلم يستطع لي شيئا قال الاسد لا يغرنك ذلك منه ولا يصغرن عندك امره فان الريحه الشديده لا تعبأ بضعيف الحشيش لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر وتقلع الدوحه العاتيه من موضعها قال دمنه لا تهبنا ايها الملك منه شيئا ولا يكبرن عليك امره فانا على ضعفي اتيك به فيكون لك عبدا سامعا مطيعا قال الاسد دونك ما بدا لك وقد تعلق امله بي فانطلق دمنه الى الثور فقال له غير هائب ولا مكترث ان الاسد ارسلني اليك لاتيه بك وامرني ان ان تعجلت اليه ان اؤمنك على ما سلف من ذنبك في التاخر عنه وترك لقائه وان انت تاخرت واحجمت ان اعجل الرجعه اليه فاخبره قال له شترب ومن هذا الاسد الذي ارسلك اليه واين هو وما حاله قال دمن هو ملك السباع وهذه الارض التي نحن عليها له وهو بمكان كذا ومعه جند كثير من جنسه فرعب شترب من ذكر الاسد والسباع وقال ان انت جعلت لي الامانه على نفسي اقبلت معك اليه فاعطاه دمنه من الاماني ما وثق به ثم اقبل والثور معه حتى دخل على الاسد فاحسن الاسد الى الثور وقربه وقال له متى قدمت هذه البلاد وما اقدمك فقصش تربت عليه قصته فقال له الاسد اصحبني والزمني فاني مكرمك ومحسن اليك فدعى له الثور واثنى عليه وانصرف وقد اعجب به الاسد اعجابا شديدا لما ظهر له من عقله وادبه ثم انه قربه واكرمه وانس به واتمنه على اسراره وشاوره في امره ولم تزده الايام الا عجبا به ورغبه فيه وتقريبا له حتى صار اخص اصحابه عنده منزله فلما راى دمنته ان الثور قد اختص بالاسد دونه ودون اصحابه وانه قد صار صاحب رايه وخلواته ولهوه حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيظه كل مبلغ فشكى ذلك الى اخيه كليله وقال له الا تعجب يا اخي من عجز رايي وصنعي بنفسي ونظري فيما ينفع الاسد واغفلت نفع نفسي حتى جلبت الى الاسد ثورا غلبني على منزلت قال كليله قد اصابك ما اصاب الناسك قال دمنه وكيف كان ذلك مثل الناسك واللس قال كليله زعموا ان ناسكا اصاب من بعض الملوك كسوه فاخره فبصر به سارق فطمع في الثياب وعمل على سرقتها فاتى الناسك وقال له اني اريد ان اصحابك فاتعلم منك واخذ عنك فاذن له الناسك في صحبته فصحبه متشبها به ورافق له في خدمته حتى امينه الناسك وطمئن اليه فرصده حتى اذا ظفر به وامكنته الفرصه اخذ تلك الثياب فذهب بها فلما فقد الناسك ثيابه علم أن صاحبه قد أخذها فتوجه في طلبه فمر في طريقه بوعي لين يتناطحان حتى سالت دماؤهما فجاء ثالب يلغ في تلك الدماء ويتحكك بهما ويزحمهما فغضبا منه وأقبل عليه بنطاحهما فقتلاه فعجب الناسك من ذلك ومضى حتى دخل أحد المدن فلم يجد فيها قريا إلا بيت امرأة فنزل بها واستضافها وكانت للمراه جارية تؤجرها وكانت الجارية قد علقت رجلا تريد ان تتخذه بعلا لها وقد اضر ذلك بمولاتها ولم يكن لها سبيل الا مدافعته فاحتالت لقتله في تلك الليله التي استضافها فيها الناسك ثم ان الرجل وافى فسقته من الخمره حتى سكر ونام فلما استغرق في النوم ونام من في البيت عمدت ليسم كانت قد اعدته في قصبة لتنفخه في انف الرجل فلما اراد ذلك بدرت من انفه عدسة فعكست السم الى حلق المراه فوقعت ميته وكل ذلك بعين الناسك وسمعه فلما راى ذلك لم يصدق ان طلع الصباح حتى خرج يبتغي منزلا غيره فاستضاف رجلا اسكافا فاتى بهم راته وقال لها انظري الى هذا الناسك واكرمي مثواه وقومي بخدمته فقد دعاني بعض اصدقائي للشرب عنده ثم انطلق ذاهبا وكان للمراه ابنه تريد ان تزوجها لرجل لم يكن زوجها يريده فكان الرجل يختلف الى البيت في غياب زوجها والوسط بينهما امراه حجام فارسلت امراه اليسكافي الى امراه الحجام تامرها بالمصير اليها وتعرف الرجل غياب زوجها وقالت ان زوجي قد ذهب ليشرب عند بعض اصدقائه وان عاد لا يعود الا سكران فقولي له يسرع الكره ثم ان الرجل جاء فقعد على الباب ينتظر الاذن ووافق ذلك مجيء الاسكافي سكران فرى الرجل في الظلمه وارتاب به فلم يكلمه ودخل مغضبا الى امراته فاوجعها ضربا ثم اوثقها في اسطوانه في المنزل وذهب فنام لا يحقل وجاءت امراه الحجام تعلمها ان الرجل قد اطال الجلوس فقالت لها انظري الى ما انا فيه بسببه فان شئتي واحسنتي الي وحللتني وربطت كي مكاني حتى انطلق فاعتذر اليه واعجل العوده فاجابت امراه الحجام الى ذلك وحلت وانطلقت الى الرجل واوثقت هي نفسها مكانها فاستيقظ الاسكاف قبل ان تعود زوجته فناداها باسمها فلم تجب امراه الحجام وخافت من الفضيحه ان ينكر صوتها ثم دعاها ثانيه فلم تجب فمتلئ غيظا وحنقا وقام نحوها بالشفره فجدع انفها وقال خذي هذا فتحفي به صديقك وهو لا يشك في انها امراته ثم جاءت امراه الاسكافي فرات صنع زوجها بامراه الحجام فساءها ذلك واكبرت وحلت ذاقها فانطلقت الى منزلها مجذوعه الانف وكل ذلك بعين الناس وسمع ثم ان امراه اليسكافي جعلت تتبتل وتدعو على زوجها الذي ظلمها وتقول اللهم ان كان زوجي قد ظلمني فاعد علي انفي صحيحا ثم رفعت صوتها ونادت زوجها ايها الفاجر الظالم قم فانظر كيف صنعك بي وصنع الله بي كيف رحمني ورد انفي صحيحا كما كان فقام واوقد المصباحه ونذر فاذا انف زوجته صحيح فاستغفر اليها وتاب عن ذنبه واستغفر الى ربه وام امراه الحجام فانها لما وصلت الى منزلها تفكرت في طلب العذر عند زوجها واهلها في جدع انفه ورفع الالتباس فلما كان عند السحر استيقظ الحجام فقال لامراته هاتي ادواتي كلها فاني اريد المضي الى بعض الاشراف فاتته بالمواسه فقال لها هات ادواتي جميعا فلم تاتي الا بالمواسه فغضب حين اطالت التكرار ورماها به فولولت وصاحت انفي انفي وجلبت حتى جاء اهلها واقرباؤها فراوها على تلك الحاله فاخذوا الحجام فانطلق به الى القاضي فقال له القاضي ما حملك على جدع انف امراتك فلم يكن له حجه يحتج بها فامر به القاضي ان يقتص منه فلما قدم للقصاص وفن نسكو فتقدم القاضي وقال له ايها الحاكم لا يشتبهن عليك هذا الامر فان اللص ليس هو الذي سرقني وان الثعلبه ليس الوعلان قتلاه وان المراه ليس السم وقع لها وان امراه الحجام ليس زوجها جدع انفها وانما نحن فعلنا ذلك بانفسنا فساله القاضي عن التفسير فاخبره بالقصة فامر القاضي باطلاق الحجام قال دمنه قد سمعت هذا المثل وهو شبيه بامري ولعل ما ضرني احد سوى نفسي ولكن ما الهيله قال كليله اخبرني عن رايك وما تريد ان تعزم عليه في ذلك قال دمنه اما انا فلست اليوم ارجو ان تزداد منزله عندي الاسد فوق ما كانت عليه ولكن التمس ان اعود الى ما كانت حالي عليه فان امورا ثلاثه العاقل جدير بالنظر فيها والاحتياال لها بجهده منها ان نظر فيما مضى من الضرر والنفع ان يحترس من الضرر الذي اصابه فيما سلف لالا يعود الى ذلك الضرر ويلتمس النفع الذي مضى ويحتال لمعاودته ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من المنافع والمضار والاستيثاق مما ينفع والهرب مما يضر ومنها النظر في المستقبل ما يرجو من قبل النفع وما يخاف من قبل الضر ليستتم ما يرجو ويتوقع ما يخاف بجهده واني لما نظرت في الامر الذي به ارجو ان تعود منزلتي وما غلبت عليه مما كنت فيه لم اجد حيله ولا وجها الا الاحتيال لاكل العشب هذا حتى افرق بينه وبين الحياه فانه ان فارق الاسد عادت لمنزلتي ولعل ذلك يكون خيرا للاسد فان افراطه في تقريب الثور خليق ان يشينه ويضره في امره قال كليله ما ارى على الاسد في رايه في الثور ومكانه منه ومنزلته عنده شيئا ولا شرا قال دمنه انما يؤتى السلطان ويفسد امره من قبل سته اشياء الحرمان والفتنه والهوى والفضافه والزمان والخر فاما الحرمان فان يحرم من صالحي الاعوان والنصحاء والساسه من اهل الراي والنجده والامانه وان يكون من حوله فاسدا مانعا من وصول امور الملك اليه وان يحرم هو اهل النصيحه والصلاح من عناياته والتفاتاته اليهم وامال الفتنه فهي تحارب رعايته ووقوع الخلاف والنزاع بينهم وام الهوى فالاغرام بالنساء والحديث واللهو والشراب والصيد وما اشبه ذلك وام الفظاظه فهي افراط الشده حتى يجمع اللسان بالشتم واليد بالبطش من غير موضعهما وام الزمان فهو ما يصيب الناس بين السنين من الموتان ونقص الثمرات والغزوات وأشباه ذلك وأما الخرق فأعمال الشدة في موضع اللين واللين في موضع الشدة وإن الأسد قد اغرم بالثور إغراما شديدا هو الذي ذكرت لك أنه خليق أن يشينه ويضره في أمره قال كليله وكيف تطيق الثور وهو أشد منك واكرم على الاسد منكوا اكثر اعوانا قال دمنه لا تنظر الى صغري وضعفي فان الامور ليست بالضعف ولا القوه ولا الصغر ولا الكبر في الجثه فرب صغير ضعيف قد بلغ بحيلته ودهائه ورائيه ما يعجز عنه كثير من الاقوياء اولم يبلغك ان غرابا ضعيفا احتال لاسود حتى قتله قال كليله وكيف كان ذلك مثل الغراب والاسود الثعبان وابن اوا قال دمنه زعموا ان غرابا كان له وكر في شجره على جبل وكان قريبا منه جحر ثعبان اسود فكان الغراب اذا افرخ عمد الاسود الى فراخه فاكلها فبلغ ذلك من الغراب فاحزن فشكا الى صديق له من بنات آوا وقال له اريد مشاورتك في امر قد عزمت عليه قال وما هو قال الغراب قد عزمت ان اذهب الى الاسود اذا نام فانقر عينيه فافقاهما لعل استريح منه قال ابن آوا بئس الحيله التي احتلت فالتمس امرا تصيب فيه بغيتك من الاسود من غير ان تغرر بنفسك وتخاطر بها واياك ان يكون مثلك مثل العلجوم الذي اراد قتل سرطان فقتل نفسه قال الغرب وكيف كان ذلك مثل المكاء الطائر والسرطان قال ابن اوا زعم ان علجوما عشش في اجمه كثيره السمك فكان يختلف إلى ما فيها من السمك فيأكل منه فعش بها ما عشى ثم هرم فلم يستطع سيدا فأصابه جوع وجهد شديد فجلس حزينا يلتمس الحيلة في أمره فمر به سرطان فرأى حالته وما هو عليه من الكآبة والحزن فدنا منه وقال له ما لي أراك أيها الطائر هكذا حزينا كئيبا قال العلجوم وكيف لا احزن وقد كنت اعيش من صيد ما ها هنا من السمك واني رايت اليوم صيادين قد مروا بهذا المكان فقال احدهما لصاحبه ان ها هنا سمكا كثيرا افلا نصيده اولا فقال الاخر اني قد رايت في مكان كذا سمكا اكثر من هذا السمك فلنبدا بذلك فاذا فرغنا منه جئنا إلى هذا فأفنيناه وقد علمت أنهما إذا فرغا مما ثم انتهيا إلى هذه الأجمة فاصطادا ما فيها فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاذ مدتي فانطلق السرطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك فأقبلنا على العلجوم فاستشرناه وقلنا له إنا أتيناك لتشير علينا فإن ذا العقل لا يدع مشاوره عدوه وبقاؤك ببقائنا قال العلجوم اما مكابره الصيادين فلا طاقه لي بها ولا اعلم حيله الا المصيره الى غدير قريب من هنا فيه سمك ومياه كثيره وقصب فان استطعتم الانتقال اليه كان فيه صلاحكم وخصبكم فقلنا له ما يمن علينا بذلك غيرك فجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين حتى ينتهي بهما الى بعض التلال فياكلهما حتى اذا كان ذات يوم جاء لاخذ السمكتين فجاءه سرطان فقال له اني ايضا قد اشفقت من مكاني هذا واستوحشت منه فاذهب بي الى ذلك الغدير فقال له حبا وكراما واحتمل هو طربه حتى اذا دن من التل الذي كان ياكل السمك فيه نظر السرطان فراى عظام السمك مجموعه هناك فعلم ان العجلومه هو صاحبها وانه يريد به مثل ذلك فقال في نفسه اذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم انه فيها هالك سواء قاتل ام لم يقاتل كان حقيقا ان يقاتل عن نفسه كرما وحفاظا ولا يمكنه من نفسه حتى يستفرغ ما عنده من الحيله في قتاله لانه قد بنى امره على التلف فلعل خلاصه في ذلك القتال والهلاك واقع به كيف كان فلم يزل يحتال على العلجوم حتى تمكن من عنقه فاهوى بكلبتيه عليها فعصرها فمات وتخلص السرطان الى جماعه السمك فاخبرهن بذلك وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان بعض الحيله مهلكه للمحتال ولكني ادلك على امر ان انت قدرت عليه كان فيه هلاك الاسود من غير ان تهلك به نفسك وتكون فيه سلامتك قال الغراب وما ذلك قال ابن اوا تنطلق فتتبصر في طيرانك لعلك تثفر بشيء من حلي النساء فتخطفه ولا تزال طائرا واقعا بحيث لا تفوت العيون فاذا رايت الناس قد تبعوك تاتي جحر الاسود فترمي بالحلي عنده فاذا راى الناس ذلك اخذوا حليهم واراحوك من الاسود فانطلق الغراب محلقا في السماء فوجد امراه من بنات العظماء على شاطئ نهر تختزل وقد وضعت ثيابها وحليها ناحية فانقض واختطف من حليها عقدا وطار به فتبعه الناس ولم يزل طائرا واقعا بحيث يراه كل احد حتى انتهى الى جحر الاسود فالقى العقد عليه والناس ينظرون اليه فلما اتوا اخذوا العقد وقتلوا الاسود وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان الحيله تدزيء ما لا تدزيء القوه قال كليله ان الثور لو لم يجتمع مع شدته رايه لكان كما تقول ولكن له مع شدته وقوته حسن الراي والعقل فماذا تستطيع له قال دمنه ان الثور كما ذكرت في قوته ورائه ولكنه مقر لي بالفضل وانا خليق ان اسرعه كما سرعت الارنب الاسد قال كليله وكيف كان ذلك مثل الارنب والاسد قال دمنه زعم ان اسدا كان في ارض كثيره المياه والعشب وكان في تلك الارض من الوحوش في سعه المياه والمرعى شيء كثير الا انه لم يكن ينفعها ذلك لخوفها من الاسد فاجتمعت واتت الى الاسد فقالت له انك لا تصيب منا الدابه بعد الجهد والتعب وقد راينا لك رايا فيه صلاح لك وامن لنا فان انت امنتنا ولم تخفنا ترك علينا في كل يوم دابه نرسل بها اليك في وقت غذائك فرضي الاسد بذلك وصالح الوحش عليه ووفينا له به ثم ان ارنبا اصابتها القرعه وصارت غداء الأسد فقالت للوحوش إن أنتن رفقتن بي فيما لا يضر كن رجوت أن أريحكن من الأسد فقالت الوحوش وما الذي تكلفين من الأمور تأمرن الذي ينطلق بي إلى الأسد أن يمهلني ريثما أبطئ عليه بعض الإبطاء فقلنا لها ذلك لك فانطلقت الأرنب متباطئة حتى تجاوزت الوقت الذي يتغذى فيه الاسد ثم تقدمت اليه وحدها رويدا وقد جاع فغضب وقام من مكانه نحوها فقال لها من اين اقبلتي قالت انا رسول الوحوش اليك وقد بعثنني ومعي ارنب لك فتبعني اسد من بعض تلك الطريق فاخذها مني وقال انا اولى بهذه الارض وما فيها من الوحش فقلت له ان هذا غداء الملك ارسلت به الوحوش اليه فلا تغضبنا فسبك وشتمك فاقبلت مسرعه لاخبرك فقال الاسد انطلقي معي واريني موضع هذا الاسد فانطلقت الارنب الى جب فيه ماء غامر صاف فطلعته فيه وقالت هذا المكان فطلع الاسد فراى ظله وظل الارنب في الماء فلم يشك في قولها ووثب على الاسد ليقاتله فغرق في الجب فانقلبت الارنب الى الوحوش فاعلمتهن صنيعها بالاسد قال كليله ان قدرت على هلاك الثوري بشيء ليس فيه مضره للاسد فشانك فان الثوره قد اضر بي وبك وبغيرنا من الجند وان انت لم تقدر على ذلك الا بهلاك الاسد فلا تقدم عليه فانه غدر مني ومنك ثم ان دمنا ترك الدخول على الاسد اياما كثيرا ثم اتاه على خلوه منه فقال له الاسد ما حبسك عني منذ زمان لم ارك الا لي خير كان انقطاعك قال دمنا ليكن خيرا ايها الملك قال الاسد وهل حدث امر قال دمنا حدث ما لم يكن الملك يريده ولا احد من جنده قال وما ذلك قال كلام فظيع قال اخبرني به قال دمنه ان كل كلام يكرهه سامعه لا يجسر عليه قائله وان كان ناصحا مشفقا الا اذا كان المقول له عقلا فان اتفق ذلك حمل القول على عمل المحبه وعلم ما فيه من النصيحه لان ما كان فيه من نفع فهو له وانك ايها الملك لذو فضيله ورايك يدلك على ان يوجعني ان اقول ما تكره واني واثق بك انك تعرف نصحي وايثاري اياك على نفسي وانه لا يعرض لي انك غير مصدق فيما اخبرك به ولكني اذا تذكرت وتفكرت ان نفوسنا معاشره الوحوش المتعلقه بك لم اجد بدا من اداء النصح الذي يلزمني وان انت لم تسالني او خفت الا تقبله مني فانه يقال من كتم السلطان نصيحته والاطباء مرضه والاخوان رايه فقد خان نفسه قال الاسد فما ذاك قال دمنه حدثني الامين الصدوق عندي ان شتربته خلى برؤوس جندك وقال لهم اني قد خبرت الاسد وبلوت رايه ومكيدته وقوته فاستبان لي ان ذلك ياول منه الى ضعف وعجز وسيكون لي وله شان من الشؤون فلما بلغني ذلك علمت ان شتربته خوان غدار وانك أكرمته الكرامة كلها وجعلته نظير نفسك فهو يظن انه مثلك وانك متى زلت عن مكانك كان له ملكك ولا يدع جهدا الا بلغه فيك وقد كان يقال اذا عرف الملك من احد راعيته انه قد سواه في المنزله والحال فليسرع فان هو لم يفعل به ذلك كان هو المسروح وشتربت اعلم بالامور وابلغ فيها والعاقل هو الذي يحتال للامر قبل تمامه ووقوعه فانك لا تامن ان يكون وان لا تستدرك فانه يقال الرجال ثلاثه حازم واحزم من وعاجز فالحازم من اذا نزل به الامر لم يدهش له ولم يذهب قلبه شعاعا ولم تعي به حيلته ومكيدته التي يرجو بها المخرج منه واحزم منه هذا المقدام ذو العده التي يعرف الابتلاء قبل وقوعه فيعظمه اعظاما ويحتال له حيله حتى كانه قد لزمه فيحسم الداء قبل ان يبتلى به ويدفع الامر قبل وقوعه وام العاجز فهو في تردد وتمنن وتوان حتى يهلك ومن أمثال ذلك مثل السمكات الثلاث قال الأسد وكيف كان ذلك؟ مثل السمكات الثلاث قال ديمنا زعموا أن غديرا كان فيه ثلاث من السمك كيسة وأكيس منها وحاجزة وكان ذلك الغدير بنجوة من الأرض لا يكاد يقربه أحد وبقربه نهر جار فاتفق وقربه انه اجتاز بذلك النهر صيادان فابصرا الغدير فتواعدا ان يرجعا اليه بشباكهما فيصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قولهما فاما اكيسهن فلما سمعت قولهما ارتابت بهما وتخافت منهما فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر الى الغدير فنجت بنفسها وام الكيسه الاخرى فانها مكثت مكانها وتهاونت على الامر حتى جاء الصيادان فلما راتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث يدخل الماء فاذا بهما قد سدا ذلك المكان فحينئذ قالت فردت وهذه عاقبه التفريط فكيف الحيله على هذه الحال وقل ما تنجح حيلة العجلة والإرهاق غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي ولا ييأس على حال ولا يدع الرأي والجهد ثم إنها تماوتت فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة وتارة على بطنها فأخذها الصيادان وظنها ميتة فوضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت إلى النار فنجت وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت قال الأسد قد فهمت ذلك ولا أظن الثورة يغشني ولا يرجو لي الغوائل وكيف يفعل ذلك ولم ير مني سوءا قط ولم يدع خيرا إلا فعلته معه ولم نية إلا بلغته إياها قال دمنا أيها الملك إنه لم يحمله على ذلك الا ما ذكرته من اكرامك له وتبليغك اياه كل منزله خلا منزلتك وانه متطلع اليها فان اللئيم لا يزال نافعا ناصحا حتى يرفع الى المنزله التي ليس لها باهل فاذا بلغها اشرابت نفسه الى ما فوقها ولا سيما اهل الخيانه والفجور فان اللئيم الفاجر لا يخدم السلطان ولا ينصح له الا من فرق او حاجه فاذا استغنى وذهبت الهيبه والحاجه عاد الى جوهره كذنب الكلب الذي يربط ليستقيم فلا يزال مستويا ما دام مربوطا فاذا حل انحنى وتعوج كما كان واعلم ايها الملك من لم يقبل من نصائحه ما يثقل عليه مما ينصحون له لم يحمد غب رايه كل مريض الذي يدعو ما يصف له الطبيب ويعمد لما تشتهيه نفسه وحق على مؤازر السلطان ان يبالغ في التحضيد له على ما يزيد به سلطانه قوه ويزينه والكف عما يضره ويشينه وخير الاخوان والاعوان اقلهم مداهنه في النصيحه وخير الاعمال احمدها عقبه وخير النساء الموافقه لبعلها وخير الثنا ما كان على افواه الاخيار وافضل الملوك من لا يخالطه بطر ولا يستكبر عن قول النصيحه وخير الاخلاق اعوانها على الورع وقد قيل لو ان امرا توسد النار وافترش الحياه كان احق ان يهنئه النوم ممن يحس من صاحبه بعدا يريده بها ويطمئن اليه واعجز الملوك اخذهم بالهويناء واقلهم نظرا في مستقبل الامور واشباهم بالفيل الهائج الذي لا يلتفت الى شيء فان احزنه امر تهاون به وان اضاع الامور حمل ذلك على قرنائه قال الاسد لقد اغلطت في القول والقول الناصح مقبول محمول وان كان شتربت معاديا لي كما تقول فإنه لا يستطيع أن يضرني ولا أن يفت في ساعدي وكيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم وإنما هو لي طعام وليس علي منه ما خافه ثم ليس إلى الغدر به سبيل بعد الأمان الذي جعلته له وبعد إكرامي له وثنائي عليه وإن غيرت ما كان مني وبدلته فقد سفحت رأي وجعلت نفسي وغدرت بذمتي ونقضت عهدي قال دمنه لا يغرنك قولك هو لطعام وليس علي منه ما خاف فان شتربت ان لم يستطعك بنفسه احتال لك من قبل غيره ويقال ان استضافك ضيف ساعه من النهار وانت تعرف اخلاقه فلا تأمنه على نفسك ولا تأمن أن يصلك منه أو بسببه ما أصاب القملة من البرغوث قال الأسد وكيف كان ذلك مثل القملة والبرغوث قال دمنا زعموا أن قملة لزمت في راش رجل من الأغنياء دهر فكانت تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر وتدب دبيبا رفيقا فمكثت كذلك حينا حتى استضافها ليله من الليالي برغوث فقالت له بت الليله عندنا في دم طيب وفراش لين فاقام البرغوث عنده حتى اذا اوى الرجل الى فراشه وثب عليه البرغوث فلذغه لدغه ايقظته واتارت النوم عنه فقام الرجل وامر ان يفتش فراشه فنذر فلم ير الا القملة فاخذت فقصعت وفر البروث وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان صاحب الشر لا يسلم من شره احد وان هو ضعف عن ذلك جاء الشر بسببه وان كنت لا تخاف من شتربت فخف غيره من جندك الذين قد حرشهم عليك وحملهم على عداوتك فوقع في نفس الاسد كلام دمنه فقال فما الذي ترى اذا وبماذا تشير قال دمنه ان الدرس الماكوله لا يزال صاحبه منه في الم واذى حتى يقتلع والطعام الذي قد عفن في البطن الراحه في قلبه والعدو المخيف دواءه قتله قال الاسد لقد تركتني اكره مجاوره شتربت اياي وانا مرسل اليه وذاكر له ما وقع في نفسي منه ثم امره باللحاق حيث احب فكره دمنه ذلك وعلم ان الاسد متى كلم شتربت في ذلك وسمع منه جوابا عرف باطل ما اتى هو به واطلع على غدره وكذبه ولم يخف عليه امره فقال للاسد اما ارسالك الى شتربت فلا اراه لك رايا ولا حزما فلينظر الملك في ذلك فانه لا يزال لك في نفسك الخيار ما دام لا يعلم ان امره قد وصل اليك فانه متى علم ذلك خفت ان يعادي الملك بالمكابره وهو ان قاتلك قاتلك مستعدا وان فارقك فارقك فراقا يليك منه النقص ويلزمك منه العار مع ان ذوي الراي من الملوك لا يعلنون عقوبه من لم يعلم ذنبه ولكن لكل ذنب عندهم عقوبه فلذنب العلانيه عقوبه العلانيه ولذنب السر عقوبه السر قال الاسد ان الملك اذا عاقب احدا عن ظنه ظنها من غير تيقن لجرمه فنفسه عاقب واياها ظلم وكان ناقص البصيره قال دمنه اما اذا كان هذا راي الملك فلا يدخلن عليك شتربتو الا وانت مستعد له واياك ان تصيبه منك غره او غفله فاني لا احسب الملك حين يدخل عليه الا سيعرف انه قد هم بعظيمه ومن علامات ذلك انك ترى هيئته متغيره وترى اوصاله ترعد وتراه ملتفتا يمينا وشمالا وتراه يصوب قرنيه فعل الذي هم بالنطاح والقتال قال الأسد سأكون منه على حذر وإن رأيت منه ما يدل على ما ذكرت علمت أن ما في أمره شك فلما فرغ دمنة من تحريش الأسد على الثور وعرف أنه قد وقع في نفسه ما كان يلتمس وأن الأسد سيتحذر من الثور ويتهيأ له أراد أن يأتي الثورة ليغريه بالأسد وأحب أن يكون إتيانه أسد من قبل الاسد مخافه ان يبلغه ذلك فيتاذبه فقال ايها الملك الا اتي شتربتا فانظروا الى حاله وامره واسمعوا كلامه لعل لي اطلع على سره فاطلع الملك على ذلك وعلى ما يظهر لي منه فاذن له الاسد في ذلك فانطلق فدخل على شتربتا كالكئيب الحزين فلما راه الثور رحب به وقال ما كان سبب انقطاعك عني فاني لم ارك منذ ايام سلامه هو قال دمنا ومتى كان من امر السلامه من لا يملك نفسه وامره بيد غيره ممن لا يوثق به ولا ينفك على خطر وخوف حتى ما من ساعه تمر ويامن فيها على نفسه قال شتربت وما الذي حدث قال دمنا حدث ما قدر وهو كائن ومن ذا الذي غلب القدر ومن ذا الذي بلغ من الدنيا جسيما من الامور فلم يبطر ومن ذا الذي بلغ مناه فلم يختر ومن ذا الذي تابع هواه فلم يخسر ومن ذا الذي حادث النساء فلم يصب ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يحرم ومن ذا الذي خالط الاشرار فسلم ومن ذا الذي صاحب السلطان فدام له منه الامن والاحسان وقد صدق الذي قال مثل السلاطين في قله وفائهم لمن صاحبهم وسخاء انفسهم بمن فقدوا من قرنائهم كمثلي صاحب الخان كلما فقد واحدا جاء اخر قلشت ربته اني اسمع منك كلاما يدل على انه قد رابك من الاسد رائب وهالك منه امر قال دمنا اجل لقد رابني منه ذلك وليس هو في امر نفسي قالت تربت ففي نفسي ما رابك قال دمنه قد تعلم ما بيني وبينك وتعلم حقك علي وما كنت جعلت لك من العاد والميثاق ايما ارسلني الاسد اليك فلم اجد بدا من حفظك واطلاعك على ما اطلعت عليه مما اخاف عليك منه قالت تربت وما الذي بلغك قال دمنه حدثني الخبير الصدوق الذي لا مريه في قوله ان الاسد قال لبعض اصحابه وجلسائه قد اعجبني سمن الثور وليس لي الى حياته حاجه فانا اكله ومطعم اصحابي من لحمه فلما بلغني هذا القول وعرفت غدره وسوء عهده اقبلت اليك لاقضي حقك وتحتال انت لامرك لما سمع شتربت كلام دمنه وتذكر ما كان دمنه جعل له من العهد والميثاق وفكر في امر الاسد ظن ان دمنه قد صدقه ونصح له وراى ان الامر شبيه بما قال دمنه فاهمه ذلك وقال ما كان للاسد ان يغدر بي ولم اتي اليه ذنبا ولا الى احد من جنده منذ صاحبته فلا اظن الاسد الا قد حمل علي بالكذب وشبها عليه امري فان الاسد قد صاحبه قوم سوء وجرب منهم الكذب وامورا تصدق اذا بلغته عن غيرهم فان صحبه الاشرار ربما اورثت صاحبها سوء ظن بالاخيار وحمله ما يختبره منهم على الخطا في حق غيرهم كخطا البطه التي زعموا انها رات في الماء ضوء كوكب ظنته سمكه فحاولت ان تصيدها فلما جربت ذلك مرارا علمت انه ليس بشيء يصاد فتركت ثم رات من غد ذلك اليوم سمكه فظنت انها مثل الذي راته بالامس فتركتها ولم تطلب صيدها فان كان الاسد قد بلغه عني كذب فصدقه علي وسمعه في فما جرى على غيري يجري علي وان كان لم يبلغه شيء واراد السوء بي من غير عله فان ذلك لم من اعجب الامور وقد كان يقال ان من العجب ان يطلب الرجل رضا صاحبه ولا يرضى واعجب من ذلك ان يلتمس رضاه فيسخط فاذا كانت الموجده عن عله كان الرضا موجودا والعفو مامولا واذا كانت عن غير عله انقطع الرجاء لان لعله اذا كانت الموجوده في ورودها كان الرضا مامولا في صدورها وقد نظرت فلا اعلم بيني وبين الاسد جرما ولا كبير ذنب ولا صغير ولا عمري لا يستطيع احد اطال صحبه صاحب ان يحترس في كل شيء من امره ولا ان يتحفظ من ان يكون منه كبيره او صغيره يكرهها صاحبه ولكن الرجل ذا العقل والوفاء اذا سقط عنده صاحبه سقط نظر فيها وعرف قدر مبلغ خطئه ثم ينظر هل في الصفح عنه امر يخاف ضرره وشينه فلا يؤاخذ صاحبه بشيء يجد فيه الى الصفح عنه سبيلا فان كان الاسد قد اعتقد علي ذنبا فلست اعلم الا اني خالفته في بعض رايه بطرا مني ونصيحه له فلعله قد انزل امري على الجراه عليه والمخالفه له ولا اجد في هذا المحضر اثما ما لاني لم اخالفه في شيء الا ما قد ندر عند مخالفته الرشده والمنفعه والدين ولم اجاهر بشيء من ذلك على رؤوس جنده وعند اصحابه ولكن كنت اخلو به واكلمه سرا كلام الهائب الموقر وعلمت انه من التمس الرخصه من الاخوان عند المشاوره ومن الاطباء عند المرض ومن الفقراء عند الشبه فقد اخطا منافع الراي وازداد فيما وقع فيه ذلك تورطا وحمل الوزر وان لم يكن هذا فلعله يكون ذلك من بعض سكرات السلطان فان صحبه السلطان خطره وان صاحبت بالسلامه والثقه والموده وحسن الصحبه فربما عثر مصاحبه العثره فلا ينتعش ولا تقال عثرته وان لم يكن هذا فبعض ما اوتيت من الفضل قد جعل لي فيه الهلاك وبعض المحاسن آفه لصاحبها فان الشجره اللذيذة الثمر ربما كان آذاها في حملها فلويت اغصانها وغُصِرَت أطرافها حتى تتكسر والطاووس الذي ذنبه أفضله ينسل فيؤلمه والفرس المطهم الجري ربما ركب حتى ينقطع والبلبل الحسن الصوت يحبس دون غيره من الطير وان لم يكن هذا ولا هذا فهو اذا من مواقع القضاء والقدر الذي لا يدفع والقدر هو الذي يسلب الاسد قوته وشدته ويدخله القبر وهو الذي يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل الهائج وهو الذي يصلط على الحيه ذات الحمه من ينزع حمتها ويلعب بها وهو الذي يصير العاجز حازما ويثبت السهم المنطلق ويوسع على المقتري ويشجع الجبان ويجبن الشجاع عندما تعتريه المقادير بالعلل التي اتفقت لها قال دمنه ان اراده الاسد بك ليست من تحريش الاشرار ولا سكره السلطان ولا غير ذلك ولكنها الغدر والفجور منه فانه فاجر خوان غدار لطعامه حلاوه واخره سم مميت قال شترب فاراني قد استلذثت الحلاوه اذ ذقتها وقد انتهيت الى اخرها الذي هو الموت ولولا الحين ما كان مقامي عند الاسد وهو اكل لحم وانا اكل عشب فانا في هذه الورطه كالنحله التي تجلس على نور النيلوفر اذ تستلذ ريحه وطعمه فتحبسها تلك اللذذه عن الحين الذي ينبغي ان تظهر فيه فاذا جاء الليل ينضم عليها فترتبك فيه وتموت ومن لم يرض من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه وطمحت عينه الى ما سوى ذلك ولم يتخوف عاقبته كان كالذباب الذي يرضى بالشجر والرياحين ولا يقنعه ذلك حتى يطلب الماء الذي يسيل من اذن الفيل فيضربه الفيل باذانه فيهلك ومن يبذل وده ونصيحته لمن لا يشكره فهو كمن يبذر في السباخ ومن يشر على المعجب فهو من يشاور الميت او يسر الاصم قال دمنه داعا عنك هذا الكلام واحتل لنفسك قال شتربت باي شيء احتال لنفسه اذا اراد الاسد اكلي ما ما عرفتني من راي الاسد وسوء اخلاقه واعلم انه لو لم يرد بي الا خيرا ثم اراد اصحابه بمكرهم وفجورهم هلاكي لقدروا على ذلك فانه اذا اجتمع المكره الظلمه على البريء الصالح كانوا خلقاء ان يهلكوه وان كانوا ضعفاء وهو قوي كما اهلك الذئب والغراب وابن اوا الجمل حين اجتمعوا عليه بالمكر والخديعه والخيانه قال دمنه وكيف كان ذلك مثل الذئب والغراب وابن اوا والجمل قال الثور شترب زعم ان اسدا كان في اجمه مجاوره لطريق من طرق الناس وكان له اصحاب ثلاثه ذئب وغراب وابن اوا وان رعاه مروا بذلك الطريق ومعهم جمال فتخلف منهم جمل فدخلت تلك الاجمه حتى انتهى الى الاسد فقال له الاسد من اين اقبلت قال من موضع كذا قال فما حاجتك قال ما يأمرني به الملك قال تقيم عندنا في السعه والامن والخصب فاقام الاسد والجمل معه زمانا طويلا ثم ان الاسد مضى في بعض الايام لطلب الصيد فلقى فيلا عظيمه فقاتله قتالا شديدا وافلت منه مثقلا مثخنا بالجراح يسيل منه الدم وقد خدشه الفيل بانيابه فلما وصل الى مكانه وقع لا يستطيع حراكه ولا يقدر على طلب الصيد فلبث الذئب والغراب وابن اوا اياما لا يجدون طعاما لانهم كانوا ياكلون من فضلات الاسد وطعامه فاصابهم واصابه جوع شديد وهزال وعرف الاسد منهم ذلك فقال لقد جهدتم واحتاجتم الى ما تاكلون فقالوا لا توهمنا انفسنا لكن نرى الملك على ما نراه فليتنا نجد ما ياكله ويصلحه قال الاسد ما اشك في نصيحتكم ولكن انتشروا لعلكم تصيبون صيدا تاتونني به فيصيبني ويصيبكم منه رزق فخرج الذئب والغراب وابن اوى من عند الاسد فتنحوا واجتمعوا فيما بينهم وقالوا ما لنا ولهذا الاكل العشب الذي ليس شأنه من شأننا ولا رايه من راينا الا نزين للاسد فياكله ويتعمنا من لحمه قال ابن اوه هذا مما لا نستطيع ذكره للاسد لانه قد امن الجمل وجعل له من ذمته قال الغراب انا اكفيكم امر الاسد ثم انطلق فدخل عليه فقال له الاسد هل اصبت شيئا قال الغراب انما يصيب من يسعى ويبصر واما نحن فلا سعي لنا ولا بصر لما بنا من جوع ولكن قد وفقنا الى امر واجتمعنا عليه ان وافقنا الملك فنحن له مجيبون قال الاسد وما ذاك قال الغراب هذا الجمل اكل العشب المتمرغ بيننا من غير منفعه لنا منه ولا رد عائده ولا عمل يعقب مصلحه فلما سمع الاسد ذلك غضب وقال ما اخطا رايك وما عجز ما قالك وابعدك عن الوفاء والرحمه وما كنت حقيقا ان تجترئ علي بهذه المقاله وتستقبلني بهذا الخطاب معما علمت من اني قد امنت الجمل وجعلت له من ذمتي اولم يبلغك انه لم يتصدق متصدق بصدقه هي اعظم اجرا ممن اما نفسا خائفه وحق ندما مهدورا وقد امنت ولست بغادر به ولا خافر له ذمه قال الغراب اني لا اعرف ما يقول الملك ولكن النفس الواحده يفتدى بها اهل البيت واهل البيت تفتدى بهم القبيله والقبيله يفتدى بها اهل المصر واهل المصر فدا الملك وقد نزلت بالملك الحاجه وأنا أجعل له من ذمته مخرجا على أن لا يتكلف الملك ذلك ولا يليه بنفسه ولا يأمر به أحدا ولكن نحتال بحيلة لنا وله فيها صلاح وظفر فسكت الأسد عن جواب الغراب عن هذا الخطاب فلما عرف الغراب إقرار الأسد أتى صاحبيه فقال لهما قد كلمت الأسد في أكله الجمل على ان اجتمع نحن والجمل عند الاسد فنذكر ما اصابه ونتوجع له اهتماما منا بامره وحرصا على صلاحه ويعرض كل واحد منا نفسه عليه تجملا لياكله فيرد الاخران عليه ويسفهان رايه ويبينان الضرر في اكله فاذا جاءت نوبه الجمل صوبنا رايه فهلك وسلمنا كلنا ورضي الاسد عنا ففعلوا ذلك وتقدموا الى الاسد فقال الغراب قد احتجت ايها الملك الى ما يقوتك ونحن احق ان نهب انفسنا لك فان بك نعيش فاذا هلكت فليس لاحد منا بقاء بعدك ولا لنا في الحياه من خيره فلياكلني الملك فقد طبت بذلك نفسه فاجابه الذئب وابن اوا ان اسكت فلا خير للملك في اكلك وليس فيك شبع قال ابن آوه لكن انا اشبع الملك فلياكلني فقد رضيت بذلك وطبت نفسي فرد عليه الذئب والغراب بقولهما انك لمنتر قذر قال الذئب اني لست كذلك فلياكلني الملك فقد سمحت بذلك وطابت به نفسي فاعترضه الغراب وابن آوه وقال قد قالت الاطباء من اراد قتل نفسه فلياكل لحم ذئب فظن الجمل انه اذا عرض نفسه على الاكل التمسوا له عذرا كما التمس بعضهم لبعض الاعذار فيسلم ويرضى الاسد عنه بذلك وينجو من المهالك فقال لكن انا في الملك شبع وري ولحمي طيب هني وبطني نظيف فلياكل الملك ويطعم اصحابه وخدمه فقد رضيت بذلك وطابت نفسي به فقال الذئب وابن آوى والغرب لقد صدق الجمل وكرمه وقال ما عرف ثم انهم وثبوا عليه فمزقوه وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم انه ان كان اصحاب الاسد قد اجتمعوا على هلاكي فاني لست اقدر ان امتنع منهم ولا احترس وان كان راي الاسد في على غير ما هم عليه من الراي فان ذلك لا ينفعني ولا يغني عني شيئا وقد يقال خير السلاطين من اشبه النسره وحوله الجيف لا من اشبه الجيفه وحولها النسور ولو ان الاسد لم يكن في نفسه لي الا الخير والرحمه لغيرته كثره الاقاويل فانها اذا كثرت لم تكف دون ان تذهب الرقه والرافه الا ترى ان الماء ليس كالقول وان الحجر اشد من الانسان والماء اذا دام انحداره على الحجر لم يزل به حتى يثقبه ويؤثر فيه وكذلك القول في الانسان قال دمنه فماذا تريد ان تصنع الان قال شتربت ما ارى الا الاجتهاد والمجاهده بالقتال فانه ليس للمصلي في صلاته ولا للمحتسب في صدقته ولا للورع في ورعه من الأجر ما للمجاهد عن نفسه إذا كانت مجاهدته على الحق قال دمنا لا ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه وهو يستطيع غير ذلك ولكن ذا الرأي جاعلني القتال آخر الحيل وبادئ قبل ذلك بما استطاع من رفق وتمحل وقد قيل لا تحقرن العدو الضعيف المهين ولا سيما اذا كان ذا حيله ويقدر على الاعوان فكيف بالاسد على جرئته وشدته فانه من حقر عدوه لضعفه اصابه ما اصاب وكيل البحر من الطيطوه قال شترب وكيف كان ذلك مثل الموكل بالبحر مع الطيطوه قال دمنه زعموا ان طائرا من طيور البحر يقال له الطيطوى كان وطنه على ساحل البحر ومعه زوجة له فلما جاء اوان افراخهما قالت الانثى للذكر لو التمسنا مكانا حريزا غير هذا نفرخ فيه فاني اخاف من البحر اذا مد الماء ان يذهب بفراخنا فقال لها ما اراه يحمل علينا فان وكيل البحر يخافني ان انتقم من فافريخي في مكانك فانه موافق لنا والماء والزهر منا قريب قالت له يا غافل ما اشد عنادك وتصلبك اما تذكر وعيده وتهديده اياك الا تعرف نفسك وقدرك في وعيد من لا طاقه لك به فابا ان يطيعها فلما اكثرت عليه ولم يسمع قولها قالت له ان من لم يسمع قول الناصح يصيبه ما أصاب السلحفا حين لم تسمع قول البطتين قال الذكر وكيف كان ذلك مثل البطتين والسلحفا قالت الأنثى زعموا أن غديرا كان عنده عشب وكان فيه بطتان وكان في الغدير سلحفا بينها وبين البطتين مودة وصداقة فاتفق أن غيض ذلك الماء فجاءت البطتان لوداع السلحفا وقالت السلام عليك فاننا ذاهبتان عن هذا المكان لاجلي نقصان الماء عنها فقالت انما يبين نقصان الماء على مثلي التي كاني السفينه لا اقدر على العيش الا بالماء فاما انتما فتقدران على العيش حيث كنتما فاذهب بي معكما قالت نعم قالت كيف السبيل الى حملي قالت ناخذ بطرفي عود وتقبضين بفيك على وسطه ونطير بك في الجو واياك اذا سمعت الناس يتكلمون ان تنطقي ثم اخذتها فطارت تابها في الجو فقال الناس حجب سلحفات بين بطتين قد حملتها فلما سمع بذلك قالت فقه الله اعيونكم ايها الناس فلما فتحت فاه بالنطق وقعت على الارض ماتت قال الذكر قد سمعت مقالتك فلا تخافي وكيل البحر فلما مد الماء دنا وكيل البحر فذهب بفراخهما فقالت الانثى قد عرفت في بدء الامر ان هذا كائن وما اصابنا انما هو بتفريطك قال الذكر قد قلت ما قلت وانا على قولي وسوف ترين صنعي به وانتقامي منه ثم مضى الى جماعه الطير فقال لهن ان كن اخواتي وثقاتي فاعننني قل ماذا تريد ان نفعل قال تجتمعن وتذهبن معي الى سائر الطير فنشكو اليهن ما لقيت من وكيل البحر ونقول لهن ان كن طير مثلنا فاعنننا فقالت له جماعه الطير ان العنقاء بنت الريح هي سيدتنا وملكتنا فاذهب بنا اليها حتى نصيح بها فتظهر لنا فنشكو اليها ما نالك من وكيل البحر ونسالها ان تنتقم لنا منه بقوه ملكها ثم انهن ذهبنا اليها مع الطيطوه فاستغفناها وصحنا بها فتراءت لهن فاخبرناها بقصتهن وسالناها ان تطير معهن الى محاربه وكيل البحر فاجابتهن الى ذلك فلما علم وكيل البحر ان العنقاء قد قصدته في جماعة الطير خاف من محاربة ملك لا طاقة له به فرد فراخ الطيطو وصالحه فرجعت العنقاء عن وانما حدثتك بهذا الحديث لتعلم ان القتال مع الاسد لا اراه لك رايا قال شترب فما انا بمقاتل الاسد ولا ناصب له العداوه سرا ولا علانيه ولا متغير له عما كنت عليه حتى يبدو لي منه ما اتخوف فاغالبه فكره دمنا قوله وعلم ان الاسد ان لم ير من الثور العلامات التي كان ذكرها له اتعمه واساء به الظن فقال لشترب اذهب الى الاسد فستعرف حين ينظر اليك ما يريد منك قال شترب وكيف اعرف ذلك قال دمنه ستر الاسد حين تدخل عليه مقعيا على ذنبه رافعا صدره اليك مادا بصره نحوك قد صر ذني وفغر فاه واستوى للوثبه قال ان رايت هذه العلامات من الاسد عرفت صدقك في قولك ثم ان دمنه لما فرغ من تحريش الاسد على الثور والثور على الاسد توجه الى كليله فلما التقي قال كليله الى متى عملك الذي كنت فيه قال دمن قريب من الفراغ على ما احب وتحب ثم ان كليله ودمن انطلقا جميعا ليحضر قتال الاسد والثور وينظرا ما يجري بينهما وما يقول اليه امرهما وجاشتربت فدخل على الاسد فراه مقعيا كما وصفه له دمن فقال ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحيه التي في صدر لا يدري متى تهيج عليه ثم ان الاسد نظر الى الثور فرى الدلالات التي ذكرها له دمن فلم يشك انه جاء لقتاله فواثبه ونشات بينهما الحرب واشتد قتال الثور والاسد وطال وسالت بينهما الدماء فلما راى كليله ان الاسد قد بلغ من القتال ما بلغ قال لدمنه ايها الفسل ما انكر جهلتك واسوء عاقبتك قال دمنه وما ذاك قال كليله جرح الاسد وهلك الثور وان اخرق الخرق من حمل صاحبه على سوء الخلق والمبارزه والقتال وهو يجد الى غير ذلك سبيلا وانما الرجل اذا امكنته الفرصه من عدوه يتركه ما خافت التعرض له بالمجاهرة ورجاء أن يقدر عليه بدون ذلك وإن العقل يدبر الأشياء ويقيسها قبل مباشرتها فما رجاء أن يتم له منها أقدم عليه وما خاف أن يتعذر عليه منها إن حرف عنه ولم يلتفت إليه وإني لأخاف عليك عاقبة بغيك هذا فإنك قد أحسنت القول ولم تحسن العمل اين معاهدتك اي اي انك لا تضر بالاسد في تدبيرك وقد قيل لا خير في القول الا مع العمل ولا في الفقه الا مع الورع ولا في الصدقه الا مع النيه ولا في المال الا مع الجود ولا في الصدق الا مع الوفاء ولا في الحياه الا مع الصحه ولا في الامن الا مع السرور وقد شرت امرا لا يقدر عليه الا العاقل الرفيق وعلم ان الادب يذهب عن العاقل الطيش ويزيد الاحمق طيشا كما ان النهار يزيد كل ذي بصر نظرا ويزيد الخفاش سوء النظر فذو العقل لا يبتر من منزله اصابها وان تعاظم امره وقدره ويكون عند ذلك كالجبل الذي لا تحركه الرياح الشديده والسخيف كالعشب يحركه أدنى ريح وقد أذكرني أمرك شيئا سمعته فإنه يقال إن السلطان إذا كان صالحا ووزرائه وزراء سوء منعه خيره فلا يقدر أحد أن يدنو منه ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجا وانما الملك وزينته ان تكون جنوده ووزراؤه ذوي صلاح فيسددون احوال الناس وينظرون في صلاحهم وانت يا دمنا اردت ان لا يدنو من الاسد احد سواك وهذا امر لا يصلح ولا يتم ابدا وذلك للمثل المضروب ان البحر بامواجه والسلطان باصحابه ومن الحمق الحرص على التماس الاخواني بغير الوفاء لهم والتماس الاخره بالرياء وموده النساء بالغلظ ونفع النفس بضر الغير وما عزتي وتاديب اياك الا كما قال الرجل للطائر لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم ولا تعالج تاديب ما لا يتادب قال دمنه وكيف كان ذلك مثل القرود والطائر والرجل قال كليله زعموا ان جماعه من القرده كانوا ساكنين في جبل فالتمسوا في ليله بارده ذات رياح وامطار نارا فلم يجدوا فراوا يراعه تطير كانها شراره نار فظنوها نارا وجمعوا حطبا كثيرا فالقوه عليها وجعلوا ينفخون بافواههم ويتراوحون بايديهم طمعا في ان يوقدوا ناراً يسطلون بها من البرد وكان قريباً منهم طائر على شجرة ينظرون إليه وينظر إليهم وقد رأى ما صنعوا فجعل يناديهم ويقول لا تتعبوا فإن الذي رأيتموه ليس بنار فلما طال ذلك عليه عزم على القرب منهم ليناههم عما هم فيه فمر به رجل فعرف ما عزم عليه فقال له لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم فان الحجر الصلب الذي لا ينقطع لا تجرب السيوف عليه والعود الذي لا ينحني لا تعمل منه القوس فلا تتعب فابى الطائر ان يطيعه وتقدم الى القردة ليعرفهم ان اليراعة ليست بنار فتناوله بعض القردة فضرب به الارض فمات فهذا مثلك معي في ذلك ثم قد غلب عليك الخب والفجور وهما خلتا سوى والخب شراهما عاقبه ولهذا مثل قال دمن وما ذلك المثل مثل الخب والمغفل قال كليله زعم ان خبا ومغفلا اشتركا في تجاره وسفر فبينما هما في الطريق تخلف المغفل لبعض حاجته فوجد كيسا فيه ألف دينار فأخذه فأحس به الخب فرجع إلى بلدهما حتى إذا دنوا من المدينة قعدا لاقتسام المال فقال المغفل خذ نصفه واعطني نصفه وكان الخب قد قرر في نفسه أن يذهب بالألف جميعا فقال لا نقتسم فإن الشريكة والمفاوضة اقرب الى الصفاء والمخالطه ولكن اخذ نفقه وتاخذ مثلها وندفن الباقي في اصل هذه الشجره فهو مكان حريز وذلك اكتم لامرنا فاذا احتجنا جئنا انا وانت فناخذ حاجتنا منه ولا يعلم بموضعنا احد فاخذ منها يسيرا ودفنا الباقي في اصل الشجره ودخل البلد ثم ان الخب خالف المغفل الى الدنانير فاخذها وسوى الارض كما كانت وجاء المغفل بعد ذلك فقال للخب قد احتجت الى نفقه فانطلق بنا ناخذ حاجتنا فقام الخب معه وذهب الى المكان فحفر فلم يجد شيئا فاقبل الخب على وجهه يلطمه ويقول لا تغتر بصحبه صاحب خالفتني الى الدنانير فاخذتها فجهل المغفل يحلف ويلعن اخذها ولا يزداد الخب الا شده في اللطم وقال ما اخذها غيرك وهل شعر بها احد سواك ثم طال بينهما ذلك فترفع الى القاضي فاقتصى القاضي قصتهما فادعى الخب ان المغفل اخذها وجحد المغفل فقال للخب الك على دعوه كبينه قال نعم الشجره التي كانت الدنانير عندها تشهد لي ان المغفله قد اخذها وكان الخب قد اتى ابا فقص عليه القصه وطلب اليه ان يذهب فيتوارى في الشجره بحيث اذا سئل اجاب فقال له ابوه رب متحيل اوقعه تحيله في ورطه عظيمه لا يقدر على الخلاص منها فإياك أن يكون مثلك مثل العلجوم قال الخب وكيف كان ذلك مثل العلجوم والحيه قال أبوه زعموا أن علجوما جاور حيّة فكان كلما أفرخ جاءت إلى عشه وأكلت فراخه ففزع في ذلك إلى السرطان فقال له السرطان إن بقربك جحرا يسكنه ابن عرس وهو يأكل الحيات فاجتمع سمكا كثيرا وفرق من جحر ابن عرس الى جحر الحيه فانه اذا بدا في اكل السمك انتهى الى جحر الحيه فاكلها ففعل وكان كذلك ثم تدرج ابن عرس الى جحر الحيه في طلب غيرها حتى بلغ الى جحر العجوم فاكله ايضا وفراخه جميعا وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان من لم يتثبت في الحيله ويتدبرها وينظر فيها وقعته حيلته في اشد مما يحتال له قال الخب قد فهمت ما ذكرت ولكن لا تخف فان الامر يسير حقير ولم يزل به حتى طوعه وانطلق معه فدخل جوف الشجره ثم ان القاضي لما سمع من الخب حديث شهاده الشجره اكبر وانطلق هو واصحابه والخب والمغفل معه حتى وافى الشجره فسالها عن الخبر فقال الشيخ من جوفها نعم المغفل اخذها فلما سمع القاضي ذلك اشتد تعجبه وجعل يطوف بالشجره حتى بان له خرق فيها فتامله فلم ير فيه شيئا فدح بحطب وامر ان تحرق الشجره فأودرمت حولها النيران فاستغاث ابو الخب عند ذلك فاخرج وقد اشرف على الهلاك فساله القاضي عن القصه فاخبره بالخبر فاوقع بالخب ضربا وبابيه ضعفا واركبه مشهورا وغرم الخب الدنانير فاخذها واعطاها المغفل وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان الخب والخديعه ربما كان صاحبهما هو المغبون وإنك يا دمنة جامع للخب والخديعة والفجور، وإني أخشى عليك ثمرة عملك، مع أنك لست بناج من العقوبة، لأنك ذو لونين ولسانين، وإنما عذوبة ما إلى نهار ما لم تبلغ إلى البحار، وصلاح أهل البيت ما لم يكن بينهم المفسد، وإنه لا شيء أشبه بك من الحية ذات اللسانين التي فيها السم، فانه قد يجري من لسانك كسمها واني لم ازل لذلك السم من لسانك خائفه ولما يحل بك متوقع والمفسد بين الاخوان والاصحاب كالحيه التي يربيها الرجل ويطعمها ويمسحها ويكرمها ثم لا يكون له منها غير اللدغ وقد يقال المزم ذا العقل وذل كرم وذل اصل الطيب وسترسل اليهم واياك ومفارقتهم واصحب الصاحب اذا كان عاقلا كريما او عاقلا غير كريم او كريما غير عاقل فالعاقل الكريم كامل والعاقل غير الكريم اصحبه وان كان غير محمود الخليقه وحذر من سوء اخلاقه وانتفع بعقله والكريم غير العاقل الزم ولا تدع مواصلته وان كنت لا تحمد عقله فانتفع بكرمه وانفعه بعقلك والفرار كل الفرار من اللئيم الأحمق وإني بالفرار منك لجدير وكيف يرجو إخوانك عندك كرما وودا وقد صنعت بملكك الذي أكرمك وشرفك ما صنعت وإن مثلك مثل التاجر الذي قال إن أرضا تأكل جرذانها مئة من حديدا ليس بمستنكر لبوزاتها أن تختطف الفيلة قال دمنا وكيف كان ذلك قال كليلة زعموا أنه كان بأرض كذا تاجر فأراد الخروج إلى بعض الوجوه لابتغاء الرزق وكان عنده مئة من حديدا فأودعها رجلا من إخوانه وذهب في وجهه ثم قدم بعد ذلك بمدة فجاء والتمس الحديد فقال له قد أكلته الجرذان فقال سمعت ان لا شيء اقطع من انيابها للحديد ففرح الرجل بتصديقه على ما قال والدعه ثم ان التاجر خرج فلقي ابنا للرجل فاخذه وذهب به الى منزله ثم رجع اليه الرجل من الغد فقال له هل عندك علم من ابني فقال له التاجر اني لما خرجت من عندك بالامس رايت بازيا قد اختطف صبيا صفته كذا ولعله ابنك فلطم الرجل رأسه وقال يا قوم هل سمعتم أو رأيتم أن البزاتة تختطف الصبيان؟ فقال نعم وإن أرضا تأكل جرذانها مئة من حديدا ليس بعجب أن تختطف بزاتها الفيلة؟ قال له الرجل أنا أكلت حديدك وهذا ثمنه فاردد علي يا ابني وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان من غدر بملكه وصاحب نعمه فليس بعجب ان يغدر بغيره واذا صاحب احد صاحبا وغدر بمن سواه فقد علم صاحبه انه ليس عنده للموده موضع فلا شيء اضيع من موده تمنح من لا وفاء له وحباء يصنع عند من لا شكر له وادب يحمل الى من لا يتادب به ولا يسمعه وسر يستودع من لا يحفظه وان الشجره المره لو طلبت بالعسل لم يجدها ذلك شيء وان صحبه الاخيار تورث الخير وصحبه الاشرار تورث الشر كالريح اذا مرت بالطيب حملت طيبا واذا مرت بالنتن حملت نتنا وقد طال وثقل كلامي عليك فنتهى كليله من كلامه الى هذا المكان وقد فرغ الاسد من الثور ثم فكر في قتله بعد ان قتله وذهب عنه الغضب وقال لقد فجعني شتربت بنفسه وكان ذا عقل ورأي وخلق كريم ولا ادري لعله كان بريئا او مكذوبا عليه فحزن وندم على ما كان منه وتبين ذلك في وجهه وبصر به دمنته فترك محاورة كليله وتقدم من الاسد فقال له ليهناك الذفر اذا اهلك الله اعداءك ماذا يحزنك ايها الملك قال انا حزين على عقل شتربته ورائيه وادبه قال له دمن لا ترحمه ايها الملك فان العاقله لا يرحم من يخافه وان الرجل الحازم ربما ابغض الرجل وكرهه ثم قربه وادناه لما يعلم عنده من الغناء والكفاء فعلى الرجل المتكاره على الدواء الشنيع رجاء منفعتة وربما احب الرجل وعز عليه فاقصاه واهلك مخافة ضرره كالذي تلدغه الحية في اصبعه فيقطعها ويتبرأ منها مخافة ان يسري سمها الى بدنه فرضي الاسد بقول دمن ثم علم بعد ذلك بكذبه وفجوره فقتله شر قتله الباب السادس الفحص عن امر دمنه قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد حدثتني عن الواش الماهر المحتال كيف يفسد بالنميمه الموده الثابته بين المتحابين فحدثني ان رايت بما كان من حال دمنته والاما الم آله بعد قتل شتربه وما كان من معاذيره عند الاسد واصحابه حين راجع الاسد رايه في الثور وتحقق النميمه من دمنه وما كانت حجته التي احتج بها قال الفيلسوف اني وجدت في حديث دمنته ان الاسد حين قتل شترب ندم على قتله وذكر قديم صحبته وجسيم خدمته وانه كان اكرم اصحابه عليه واخصهم منزله لديه واقربهم واDNAهم اليه وكان يواصل المشوره دون خواصه وكان من اخص اصحابه عنده بعد الثور النمر فاتفق انه امس النمر ذات ليله عند الاسد فخرج من عنده في جوف الليل يريد منزله فْتَزَ على منزل كليله ودمنه فلما انتهى الى الباب سمع كليله يعاتب دمنه على ما كان منه ويلومه في النميمه واستعمالها مع الكذب والبهتان في حق الخاصه وعرف النمر عصيان دمنه وترك القبول منه فوقف يستمع ما يجري بينهما فكان فيما قال كليله لدمنه لقد ارتكبت مركبا صعبا ودخلت مدخلا ضيقا وجنيت على نفسك جنايه موبقه وعاقبتها وخيمه وسوف يكون مسرعك شديدا اذا انكشف للاسد امرك واطلع عليه وعرف غدرك ومحالك وبقيت لا ناصر لك فيجتمع عليك الهوان والقتل مخافه شرك وحذرا من غوايلك فلست بمتخفيك بعد اليوم خليلا ولا مفش لك سر لان العلماء قد قالوا تباعد ممن لا رغبه لك فيه وانا جدير بمباعدتك والتماس الخلاص لي مما وقع في نفس الاسدي من هذا الامر فلما سمع النمر هذا من كلامهما قفل راجعا فدخل على ام الاسدي فاخذ عليها العهود والمواثيق انها لا تبوح بما يسر اليها فعاهدته على ذلك فاخبرها بما سمع من كلام كليله ودمنه فلما اصبحت دخلت على الاسد فوجدته كئيبا حزينا مهموما لما ورد عليه من قتل جتربه فقالت له ما هذا الهم الذي اخذ منك وغلب عليك قال يحزنني قتلت ربت اذا تذكرت صحبته ومواظبته معي وما كنت اسمع من مؤامرته واسكن اليه في مجاورته واقبل من مناصحته قالت ام الاسد ان كنت ترى ان لك في قتله فرج فلا ينبغي لك ان تحزن والا فقلبك يشهد ان عملك الذي عملته لم يكن صوابا ولا عدلا لان العلماء قد قالوا اذا اردت ان تعلم عدوك من صديقك ففكر في نفسك فان لم يكن قلبك له سليما فاعلم انه لك كذلك فانظر الان وابحث في ذات نفسك هل ترى ضميرك يشهد لك ان الذي فعلته بالثور كان عدلا ام ظلما فقال الاسد ان صح ما تقولين فاني لم اقتل الثوره الا ظلما لاني قد بحثت في نفسي كما تقولين فلم اجد فيها الا ما يدل على براءه شتربته وقتله ظلما وبغيا مكذوبا عليه من الاشرار وان كثره البحث عن الامور تحق الحق وتبطل الباطل وان حديثك لا يدل على مكنون امر اف بلغك شيء عن هذا الامر قالت ام الاسد ان اشد ما شهد امرؤ على نفسه وهذا خطا عظيم كيف اقدمت على قتل الثوري بلا علم ولا يقين ولولا ما قالت العلماء من اذاعه الاسرار وما فيها من الاثم والشنار لذكرت لك واخبرتك بما علمت فان العلماء قد قالوا ان احمد الناس عاقبه في الدنيا والاخره اكتمهم للسر قال الاسد ان اقوال العلماء لها وجوه كثيره ومعان مختلفه فانهم قد قالوا ايضا من اطلع على ذنوب المذنبين فكتمها عن السلطان فلم يعاقبوا على ذنوبهم عوقب هو يوم القيامه وان الذي اطلعك على هذا السر العظيم لم يطلعك عليه الا لتعلميني به فاطلعيني على ما السر اليك من ذلك واخبريني به ولا تطويه عني فاخبرته بجميع ما القاها اليها النمر من غير ان تخبره باسمه وقالت اني لم اجهل قول العلماء في تعظيم العقوبه وتشديدها وما يدخل على الرجل من العار في اذاعه الاسرار ولكنني احببت ان اخبرك بما فيه المصلحه لك فقد قالت العلماء ان فساد عامه الاشياء يكون من حالتين احداهما افشاء سري والاخرى ترك عقوبه من يستوجب العقوبه ولافشاء السر خير من ان يبقى على هذا الخائن دمنا الذي ادخل الفساد بينك وبين الثوري بمكره وفجوره فلو كتم امره لنجا من العقاب على فعله وليخيف منه اكبر من هذه الفعل من عمله وقد امر العلماء بالعفو عن الجاني والصفح عن المذنب ولكنهم قد نهوا عن اختفار الجرم العظيم والذنب الكبير فلما قصت ام الاسد هذا الكلام صح عند الاسد ما فعل دمنا فاستدعى اصحابه وجنده فادخلوا عليه ثم امر ان يؤتى بدمنا فلما حضر دمنا نكس الاسد راسه الى الارض مليا فالتفت دمنا الى بعض الحاضرين فقال ما الذي حدث وعلى ما اجتمعتم وما الذي احزن الملك فالتفتت ام الاسد اليه وقالت له احزن الملك بقاؤك ولو طرفت عين ولن يدعك بعد اليوم حيا قال دمنا وما الذي حدث من امري حتى وجب به قتلي قالت انه قد بان للملك كذبك وفجورك وخديعتك في قتل الثوري من غير ذنب كان منه فلست حقيقا ان تترك بالحياه طرفه عين قال دمنا ما ترك الاول للاخر شيء لانه يقال اشد الناس توقي الشر يصيبه الشر قبل المستسلم له فلا يكون ان الملك وخاصته وجنوده المثل السوء ولقد صدق من قال كلما ازداد الانسان في الخير اجتهادا كان الشر اليه اسرع وقد قيل من صاحب الاشرار وهو يعلم حالهم كان اذاهم من نفسه لذلك انقطعت النساك بانفسها عن الخلق واختارت الوحده على المخالطه وحب العمل لله على حب الدنيا واهلها ومن يجزي بالخير خيرا وبالاحسان احسانا الا الله ومن طلب الجزاء على الخير من الناس كان حقيقا أن يحظى بالحرمان إذ يخطئ الصواب في خلوص العمل لغير الله وطلب الجزاء من الناس ولكن عاقبته ما ينبغي أن يعاقب به الفجار يصاب به الأخيار وهذا الأمر شبيه بشأني لأنني حملني حب الملك ونصحي له وإشفاقي عليه أن أطلعه على سر عدوه الخائن وإن الملك قد شاهد منه ذلك عيانا وظهرت له العلامات التي ذكرتها له اف هذا الجزاء مني ان اقتل فلما سمع الاسد ذلك من كلام دمنه امر ان يخرج من عندي حتى ينظر في امره ليجتهد في الفحص عنه لالا يعود الى العجله والندامه فعند ذلك سجد دمنه للاسد شكرا له ودعا له وقال ايها الملك لا تعجل في قتلي ولا تسمع فيا كلام الاشرار وليبحث الملك عن امري حتى يتبين له صدقي وقد قالت الحكمه ان النار اخفيت في الحجاره فلا تستخرج منها الا بالمعالجه والقدح ولو كنت اعلم لنفسي ذنبا فيما بيني وبين الملك لم اقم بين يديك وانا ارغب الى الملك وان كان في شك من امري ان يامر بالنظر فيه ويكون من يتولى ذلك لا تأخذه في الله لومه لائم والا فلا ملجأ لي في ذلك الا الله وهو الذي يعلم سرائر العباد وما تكن صدورهم وان احق ما رغبت فيه راعيه الملك هو ما حسن الاخلاق ومواقع الصواب وجميل السير وان الباطل قد يلتبس بالحق حتى يتشابه كما اصاب الخازن الذي فضح سره بالتلبيس عليه قال الاسد وكيف كان ذلك مثل المراه والمصور والعبد قال دمنه زعم انه كان في بعض المدن تاجر وكان له خازن لبيت ماله وان الخازن اراد اختلاس شيء من المال فلم يستطع لان التاجر كان اذا دخل الخازن بيت المال اقفل عليه الباب فاذا اراد الخروج اتى ففتح له وفتشه قبل ان يخرج وكان الى جنب التاجر رجل مصور ماهر وكان هو للخازن صديقا فقال له الخازن يوما هل لك ان تواطئني على الاختلاس من هذا المال قال نعم قال وما الحيله ولا سبيل لك الى الدخول الي وذكر له حاله مع التاجر قال المصور اوما لبيت المال قوه الى الخارج تناولني منها شيئا في الظلام قال بلا ولكن اخشى ان يرانا احد قال فانا امر قربا من الكوهه اذا ابتدى الظلام فاصفر لك او اومئ اليك فترمي لي بصره فاخذها ولا يشعر بنا فرضي الخازن بذلك واعجبه واقام عليه حينا ثم ان الخازن قال ذات يوم للمصور ان استطعت ان تحتال بحيله اعلم بها مجئك من غير سفر ولا اماء ولا ما يرتاب به من فعلك وفعلي فاني قد تخوفت ان يحس بنا احد قال المصور عندي من الحيله ما سالت ان عندي ملائه فيها من تهوي للصور وتماثيل الصنعه فاني البسوى حين مجيء واتراء لك فيها ثم ان المصور لبس الملاءه وتراء له فرما له بالصره فتناولها ولم يزال على ذلك حتى بصر بهما في تلك الحاله جار للمصور وكان بينه وبين خادم للمصور صداقه فطلب الملاءه منه وقال اريد ان اريها صديقا لي لاثره بذلك واسرع الكره بردها قبل ان يعلم بذلك مولاك فاعطاه اياها ولما اتى الليل اسرع فلبسها ومر من حيث كان يمر المصور فلما راهه الخازن لم يشك في مجيئه فرما له بالسرى فتناولها وانطلق فرجع بالملاءة إلى خادم المصور، فدفعها إليه، فوضعها موضعها، وكان المصور عن بيته غائب، فلما عاد إلى منزله، لبس الملاءة على عادته، وتراء للخازن، فعجب من رجوعه، ولم يكن لديه ما يرمي له به، وانصرف المصور بلا شيء، ثم تلاقيا بعد ذلك، فقال له المصور، لما لم ترمي لي بالسرة؟ قال، اولم تمر قبيل مرورك ورميت لك بها فرجع المصور الى منزله فدع خادمه وتوعده بالقتل او يخبره بالحقيقه فاخبره بالقصة فاخذ الملاءة فاحرقه وانما ضربت لك هذا المثل اراده ان لا يعجل الملك امري بشبهه ولست اقول هذا كراهه للموت فانه وان كان كريها لا منجا منه وكل حي هالك وانما العلماء قد قالوا من اقترف خطيئه او اثم ثم اسلم نفسه الى القتل من غير ضروره تدعه الى ذلك عفا الله عنه وانجاه في الاخره من عذاب النار ولو كانت لي 100 نفس واعلم ان هوى الملك في اتلافهن طبت له بذلك نفسه فقال بعض الجند لم ينطق بهذا لحبه الملك ولكن لخلاص نفسه والتماس العذر لها فقال له دمنه ويلك وهل علي في التماس العذر لنفسي عيب وهل احد اقرب الى الانسان من نفسه واذا لم يلتمس لها العذر فمن يلتمسه ولقد ظهر منك ما لم تكن تمتلك كتمانه من الحسد والبغضاء وقد عرف من سمع منك انك لا تحب لاحد خيرا وانك عدو نفسك فمن سواها بالاولى فمثلك لا يصلح ان يكون مع البهائم فضلا عن ان يكون مع الملكي وان يكون ببابه فلما اجابه دمنه بذلك خرج مكتئبا حزينا مستحييا فقالت ام الاسد لدمنه قد عجبت منك ايها المحتال في قله حيائك وكثره قحتك وسرعه جوابك لمن كلمك قال دمنه لانك تنظرين الي بعين واحده وتسمعين باذن واحده مع ان شقا وتجدي قد زوت عني كل شيء حتى سعوا الى الملك بالنميمه علي واني ارى كل شيء قد تنكر حتى صار الناس لاستخفافهم به وطول كرامته اياهم وما هم فيه من العيش والنعمه لا يدرون في اي وقت ينبغي لهم الكلام ولا متى يجب عليهم السكوت قالت الا تنظرون الى هذا الخبيث مع عظم ذنبه كيف يجعل نفسه بريئا كمن لا ذنب له قال دمنه ان الذين يعملون غير اعمالهم ليسوا على شيء كالذي يضع الرماد موضعا ينبغي ان يوضع فيه الرمل ويستعمل فيه السرجين والرجل الذي يلبس لباس المراه والمراه التي تلبس لباس الرجل والضيف الذي يقول انا رب البيت والذي ينطق بين الجماعه بما لا يسال عنه وانما الخبيث من لا يعرف الامور ولا احوال الناس ولا يقدر على دفع الشر عن نفسه ولا يستطيع ذلك قالت ام الاسد اتظن ايها الغادر المحتال بقولك هذا انك تخدع الملك ولا يسجنك قال دمنا الغادر هو الذي لا يامن عدوه مكره واذا استكن من عدوه قتله على غير ذنب قالت ام الاسد ايها الغادر الكذوب اتظن انك ناج من عاقبه كذبك وان محالك هذا ينفعك مع عظم جرمك قال دمنه الكذوب هو الذي يقول ما لم يكن وياتي بما لم يقل ولم يفعل واما انا فكلامي حق والملك يعلم انني لو كنت كاذبا لم يكن لي جراه ان اتكلم هذا الكلام بين يديه لانه قد قيل ليس اشجع من بريء ولا اذلق لسانا من ذي حق قالت ام الاسد العلماء منكم هم الذين يوضحون امره بفصل الخطاب ثم نهضت فخرجت فدفع الاسد دمنه الى القاضي فامر القاضي بسجنه فالقي في عتقه غل وانطلق به الى السجن فلما انتصف الليل اخبر كليله ان دمنه في السجن فاتاه مستخفيا فلما راه وما هو عليه من ضيق القيود وحرج المكان بكى وقال له ما وصلت الى ما وصلت اليه الا لاستعمالك الخدعه والمكر واضرابك عن العذبه والنصح ولم يكن لي بد فيما مضى من انذارك والنصيحه لك والمسارعه اليك في خلوص الرغبه فيك فانه لكل مقام مقال ولكل موضع مجال ولو كنت قصرت في عذبتك حين كنت في عافيه لكنت اليوم شريكك في ذنبك غير ان العجبه دخل منك مدخلا قهر رايك وغلب على عقلك وكنت اضرب لك الامثال كثيرا واذكرك قول العلماء وقد قالت العلماء ان المحتال يموت قبل اجله قال دمنه قد عرفت صدق مقالك وقد قالت العلماء لا تجزع من العذاب اذا وقفت منك على خطئه ولا ان تعذب في الدنيا بجرمك خير من ان تعذب في الاخره بجحنم مع الاثم قال كليله قد فهمت كلامك ولكن ذنبك عظيم وعقاب الاسد شديد اليم وكان بقربهما في السجن فهد معتقل يسمع كلامهما ولا يريانه فعرف معاتبه كليله لدمنه على سوء فعله وما كان منه وان دمنته مقر بسوء عمله وعظيم ذنبه فحفظ المحاوره بينهما وكتمها ليشهد بها ان سئل عنها ثم ان كليله انصرف الى منزله ودخلت ام الاسد حين اصبحت على الاسد فقالت له يا سيد الوحوش حوشيتا ان تنسى ما قلت بالامس وانك امرت به لوقته وارضيت به رب العباد وقد قالت العلماء لا ينبغي للانسان ان يتوانى في الجد للتقوى بل لا ينبغي ان يدافع عن ذنب الاثيم فلما سمع الاسد كلام امه امر ان يحضر النمر وهو صاحب القضاء فلما حضر قال له وللجواس العادل اجلسا في موضع الحكم وناديا في الجندي صغيرهم وكبيرهم ان يحضر وينظر في حال دمنه ويبحث عن شأنه ويفحص عن ذنبه ويثبت قوله وعذره في كتب القضاء وارفع الي ذلك يوما فيوما فلما سمع النمر ذلك والجواس العادل وكان هذا الجواس عم الاسد قال سمعا وطاع لما امر الملك وخرج من عنده فعمل بمقتضى ما امرهما به حتى اذا مضى من الوقت الذي جلسوا فيه ثلاث ساعات امر القاضي ان يؤتى بدمنا فاتي به فوقف بين يديه والجماعه حضور فلما استقر به المكان نادى سيد الجمع باعلى صوته ايها الجمع انكم قد علمتم ان سيد السباع لم يزل منذ قتل شتربته خافرا النفس كثيرا الهم والحزن يرى أنه قد قتل شتربته بغير ذنب وأنه أخذه بكذب دمنا ونميمته وهذا القاضي قد أمر أن يجلس مجلس القضاء ويبحث عن شأن دمنا فمن علم منكم شيئا في أمر دمنا من خير أو شر فليقل ذلك وليتكلم به على رؤوس الجمع والأشهاد ليكون القضاء كذبا في امره بحسب ذلك فاذا استوجب القتل فالتثبت في امره اولى والعجله من الهوى ومتابعه الاصحاب على الباطل ذل قال القاضي ايها الجمع اسمعوا قول سيدكم ولا تكتموا ما عرفتم من امره واعتبروا في تجنب الستر عليه ثلاث خصال اما احداهن وهي اهمهن فالا تزدروا فعله ولا تعدوه يسيره فانه من اعظم الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له بالكذب والنميمه ومن علم من امر هذا الكذاب الذي اتهم البريء بكذبه ونميمته شيئا فستر عليه فهو شريكه في الاثم والعقوبه والثانيه انه اذا اعترف المدنب بذنبه كان اسلم له والاحرى بالملك وجنده ان يعفو عنه ويصفح والثالثه ترك مراعاه اهل الذمه والفجور وقطع اسباب مواصلتهم ومودتهم عن الخاصه والعامه فمن علم من امر هذا المحتال شيئا فليتكلم به على رؤوس الاشهاد ممن حضر ليكون ذلك حجة عليه وقد قيل انه من كتم شهادة ميت الجم بلجام من نار يوم القيامه فليقل كل واحد منكم ما علم فلما سمع ذلك الجمع كلامه امسكوا عن القول فقال دمنه ما يسكتكم تكلموا بما علمتم واعلموا ان لكل كلمه جوابا وقد قالت العلماء من يشهد بما لم يرى ويقل ما لا يعلم يصيبه ما أصاب الطبيب الذي قال لما لا يعلمه اني اعلمه قالت الجماعه وكيف كان ذلك مثل المتطبب الكاذب قال دمنه زعم انه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم وكان ذا فتنه فيما يجري على يده من المعالجات فكبر ذلك الطبيب وضعف بصره وكان لملك تلك المدينه ابنه وحيده فاصابها مرض فجاء بها الطبيب فلما حضر سال الفتا عن وجعها وما تجد فاخبرته فعرف داءها ودواءها وقال لو كنت ابصر لجمعت الأخلاط على معرفة بأجناسها ولا أثق في ذلك بأحد غيري وكان في المدينة رجل جاهل فبلغه الخبر فأتاهم وادعا علم الطب وأعلمهم أنه خبير بمعرفة أخلاط الأدوية والعقاقير عارف بطبائع الأدوية المركبة والمفردة فأمره الملك كبير ان يدخل خزانة الادويه فياخذ من اخلاط الدواء حاجته فلما دخل الجاهل الخزانه وعرضت عليه الادويه ولا يدري ما هي ولا له بها معرفه اخذ في جمله ما اخذ منها سره فيها سم قاتل لوقته ودافه بالادويه ولا علم له به ولا معرفه عنده بجنسه فلما تمت اخلاط الادويه سقى الجاريه منه فماتت لوقتها فلما عرف الملك ذلك دعا بالجاهل فسقاه من ذلك الدواء فمات من ساعته وانما ضربت لكم هذا المثل لتعلموا ما يدخل على القائل والعامل من الذله بالشبهه في الخروج عن الحد فمن خرج منكم عن حده اصابه ما اصاب ذلك الجاهل ونفسه الملومه وقد قالت العلماء ربما جزي المتكلم بقوله والكلام بين ايديكم فانظروا لانفسكم فتكلم سيد الخنازير لادلاءه وتيهه بمنزلته عند الاسد فقال يا اهل الشرف من العلماء اسمعوا مقالتي واعوا باحلامكم كلامي فالعلماء قالوا في شان الصالحين انهم يعرفون بسيماهم وانتم معاشر ذوي الاقتدار يحسن صنع الله لكم وتمام نعمته عليكم تعرفون الصالحين بسيماهم وصورهم وتخبرون الشيء الكبير بالشيء الصغير وها هنا اشياء كثيره تدل على هذا الخبيث دمنا وتخبر عن شره فاطلبوها على ظاهر جسمه لتستيقنوا وتسكنوا الى ذلك قال القاضي لسيد الخنازير قد علمت وعلم الجماعه الحاضرون انك عارف بما في الصور من علامات السوء ففسر لنا ما تقول واطلعنا على ما ترى في صوره هذا الخبيث فاخذ سيد الخنازير يذم دمنته وقال ان العلماء قد كتبوا انه من كانت عينه اليسرى اصغر من عينه اليمنى وهي لا تزال تختلج وكان انفه مائلا الى جنبه الايمن فهو خبيث جامع للخب والفجور وكان دمنه على هذه الصفه فلما سمع دمنه ذلك قال منها هنا تقيسون الكلام وتتركون ال فاسمعوا مني ما اقوله لكم وتدبروا بعقولكم فقد وعيت ما قال هذا فان كان يزعم ان ما في جسمي من هذه العلامات هو الدليل على صدق ما رميت به فاني اذا اكون قد وسمت بسمات وعلامات اضرتني الى الاثم فعملت بها ما عملت ففي ذلك براءه لي وعذر مما عملته ثم التفت الى سيد الخنازير وقال فقد بان لمن حضر قلة عقلك وما مثلك في ذلك إلا مثل رجل قال لمرأته انظري إلى عريك وبعد ذلك انظري إلى عري غيرك قيل له وكيف كان ذلك؟ مثل الرجل والمرأتين قال دمنا زعموا أن مدينة أغار عليها العدو فقتل مدينة وسب وغنم وانطلق الى بلاده فاتفق انه كان مع جندي مما وقع في قسمته رجل حراث ومعهم امراتان له وكان هذا الجندي يسيء اليهم في الطعام واللباس فذهب الحراث ذات يوم ومعهم امراته يحتطبون للجندي وهم عرا فاصابت احدى المراتين في طريقها خرقه باليه فاستترت بها ثم قالت لزوجها الا تنظر الى هذه القبيحه لا تستحي ولا تستتر قال لها زوجها لو بدات بالنظر الى نفسك وان جسمك كله عار لما عيرتي صاحبتك بما هو بعينه فيك وشانك عجب ايها القذر ذو العلامات الفاضحه القبيحه ثم لعجب من جرئتك على طعام الملك وقيامك بين يديه مع ما بجسمك من القذر والقبح ومع ما تعرفه انت ويعرفه غيرك من عيوب نفسك اف تتكلم في نقي الجسم الذي لا عيب فيه ولست انا وحدي اطلع على عيبك ولكن جميع من حضر قد عرف ذلك وقد كان يحجزني عن اظهاره ما بيني وبينك من الصداقه فاما اذ قد كذبت علي وبهتتني في وجهي وقمت بعداوتي فقلت ما قلت في بغير علم على رؤوس الحاضرين فاني اقتصر على اظهار ما اعرف من عيوبك وتعرفه الجماعه وحق على من عرفك حق معرفتك ان يمنع الملكه من استعماله اياك على طعامه فلو كلفت ان تعمل الزراعه لكنت جديرا بالخذلان فيها فالاحر بك الا تدنو الى عمل من الاعمال والا تكون دباغا ولا حجاما لعامي فضلا عن خاص خدمتك الملك قال سيد الخنازير اولي تقول هذه المقاله وتلقاني بهذا الملقه قال دمنا نعم وحقاً قلت فيك واياك اعني ايها الاعرج المكسور الذي في وركه الناسور الافدع الرجل المنفوخ البطن الافلح الشفتين السيئ المنظر والمخبر فلما قال دمنه ذلك تغير وجه سيد الخنازير واستعبر واستحيى وتلجلج واستكان وفتر نشاطه فقال دمنه حين را انكساره وبكائه انما ينبغي ان يطول بكاؤك اذ اطلع الملك على قذارك وعيوبك فعزلك عن طعامه وحال بينك وبين خدمته وابعدك عن حضرته ثم ان شعرا كان الاسد قد جربه فوجد فيه امانه وصدقه فرتبه في خدمته وامره ان يحفظ ما يجري بينهم ويطلعه عليه فقام الشعهر فدخل على الأسد فحدثه بالحديث كله على جليته فأمر الأسد بعزل سيد الخنازير عن عمله وأمر أن لا يدخل عليه ولا يرى وجهه وأمر بدمنة أن يرد إلى السجن وقد مضى من النهار أكثره وجميع ما جرى وقالوا وقال كتب و ختم بخاتم النمر ورجع كل واحد منهم الى منزله ثم ان شعرا يقال له روزب كان بينه وبين كليله ايقاء وموده وكان عند الاسد وجيها وعليه كريما واتفق ان كليله اخذه الوجد اشفاقا من ان يلتطخ بشيء من امر اخي وحذرا عليه وكان به مرض فهاج به مرضه ومات فانطلق هذا الشاعر الى دمنه فاخبره بموت كليله فبكى وحزن وقال ما اصنع بالدنيا بعد مفارقه الاخ الصفي واحرق الباه ان الانسان اذا ابتلي ببليه اتاه الشر من كل جانب واكتنفه الهم والحزن من كل مكان ولكن احمد الله تعالى اذ لم يمت كليله حتى بقى لي من ذوي قرابتي اخا مثلك فاني وثقت بنعمه الله تعالى واحسانه الي فيما رايت من اهتمامك بي ومراعاتك لي وقد علمت انك رجائي وركني فيما انا فيه فاريد من انعامك ان تنطلق الى مكان كذا فتنظر الى ما جمعته انا واخى بحيلتنا وسعينا ومشيئه الله تعالى فتاتيني به ففعل الشهر ما امره به دمنا فلما وضع المال بين يديه اعطاه شطره وقال له انك على الدخول والخروج على الاسد اخضر من غيرك فتفرغ لشان واصرف اهتمامك اليه واسمع ما اذكر به عند الاسد اذا رفع اليه ما يجري بيني وبين الخصوم وما يبدو من ام الاسد في حقي وما ترى من متابعه الاسد لها ومخالفته اياها في امري واحفظ ذلك كله فاخذ الشاعر ما اعطاه دمنه وانصرف عنه على هذا العهد فانطلق الى منزله فوضع المال فيه ثم ان الاسد بكر من الغد فجلس حتى اذا مضى من النهار ساعتان استاذن عليه اصحابه في الدخول فاذن لهم فدخلوا عليه ووضعوا الكتاب بين يديه فلما عرف قولهم وقول دمنه دعى بامه فقرا عليها ذلك فلما سمعت ما في الكتاب نادت باعلى صوتها ان انا اغلطت في القول فلا تلومني فانك لست تعرف ضرك من نفعك اليس هذا مما كنت انهاك عن سماعه لانه كلام هذا المجرم المسيء الينا الغادر بذمتنا ثم انها خرجت مغضبه وذلك بعين الشهر الذي اخوه دمنا وبسمعه فخرج في اثرها مسرعا حتى اتى دمنا بالحديث فبينما هو عند اذ جاء فيج الاسدي فانطلق بدمنته الى المجمع عند القاضي فلما مثل بين يدي القاضي استفتح سيد المجلس فقال يا دمنه قد انباني عن خبرك الامين الصادق وليس ينبغي لنا ان نفحص عن شانك اكثر من هذا لان العلماء قالوا ان الله تعالى جعل الدنيا سببا الى الاخره ومصدقا لها لانها دار الرسل والانبياء الدالين على الخير الهادين الى الجنه الداعين الى معرفه الله تعالى وقد ثبت شانك عندنا واخبرنا عنك من وثقنا بقوله الا ان سيدنا امرنا بالعوده الى امرك والفحص عن شانك وان كان عنده ظاهرا بينا قال دمن اراك ايها القاضي لم تتعود العدل في القضاء وليس في عدل الملوك دفع المظلومين ومن لا ذنب بلاه الى قاض غير عادل بل المخاصمه والذود عن حقوقهم فكيف ترى ان اقتل ولم أخاصم وتعجل ذلك موافقه لهواك ولم تمضي بعد 3 ايام ولكن صدق الذي قال إن الذي تعود عمل البر هين عليه عمله وإن ضر به قال القاضي إن نجد في كتب الأولين أن القاضي العدل ينبغي له أن يعرف عمل المحسن والمسيء ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فإذا ذهب إلى هذا ازداد المحسنون حرصا على الإحسان والمسيئون اجتنابا للذنوب والراي اليك يا دمنا ان تنظر الذي وقعت فيه وتعترف بذنبك وتقر به وتتوب فلان يعاقب المرء في الدنيا خير من عقاب الاخره فاجاب دمنا ان صالحي القضاء لا يقطعون بالظن ولا يعملون به لا في الخاصه ولا في العامه لعلمهم ان الظن لا يغني من الحق شيئا وانتم ان ظننتم اني مجرم فيما فعلت فاني اعلم بنفسي منكم وعلمي بنفسي يقين لا شك فيه وعلمكم بي غايه الشك وانما قبح امري عندكم اني سعيت بغيري فما عذري عندكم اذا سعيت بنفسي كاذبا عليها فاسلمتها الى القتل والعطب على معرفه مني ببراءتي وسلامتي مما قرفت به ونفسي اعظم الانفس علي حرمه واوجبها حقا فلو فعلت هذا باقصاكم وادناكم لما وسعني في ديني ولا حسن بي في مرواتي ولا حق لي ان افعله فكيف افعله بنفسي كفوف ايها القاضي عن هذه المقالتي فانها ان كانت نصيحه فقد اخطات موضعها وان كانت خديعه فان اقبح الخداعي ما كان من غير اهله مع ان الخداع والمكر ليس من اعمال صالحي القضاه ولا ثقات الولاء واعلم ان قولك مما يتخذه الجهال والاشرار سنه يقتدون بها لان امور القضاء ياخذ بصوابها اهل الصواب وبخطئها اهل الخطا والباطل والقليل الورع وانا خائف عليك ايها القاضي من مقالتك هذه اعظم الرزايا والبلايا وليس من البلاء والمصيبه انك لم تزل في نفس الملك والجند والخاصه والعامه فاضلا في رايك مقنعا في عقلك مرضيا في حكمك وعفافك وفضلك وانما البلاء كيف انسيت ذلك في امري او ما بلغك عن العلماء انهم قالوا من ادعى علما ما لا يعلم وشهد على الغيب اصابه ما اصاب البازيار قال القاضي وكيف كان ذلك قال دمنه زعموا انه كان في بعض المدن رجل من المرازبه مذكور وكانت لهم راهه ذات جمال وعفاف وكان للرجل بازيار ماهر خبير بعلاج البوزات وسياساتها وكان هذا البازيار عند هذا الرجل بمكان خليل بحيث ادخله داره وجعله كواحد من اهلها واتفق ان وقعت كلمه من البازيار فتسخطت لها زوجة مولاه ونفرت فغضب وعمل على ان يكيدها بما كيد فخرج يوما الى الصيد على عادته فاصاب فرخي ببغى فاخذهما وجاء بهما الى منزله ورباهما فلما كبرا فرق بينهما وجعلهما في قفصين وعلم احدهما ان يقول رايت ريبه في بيت مولاي وعلم الاخر ان يقول اما انا فلا اقول شيئا ثم ادبهما على ذلك حتى اتقناه وحذقه في سته اشهر فلما بلغ الذي اراد منهما حملهما الى مولاه فلما رااهما اعجبه ونطقا بين يديه فاطرباه الا انه لم يعلم ما يقولان لان البازيار كان قد علمهما بلغه البلخيين وان المرزبان اعجب بهما اعجابا شديدا وحظي البازيار عنده بذلك حظوه كريمه فامر امراته بالاحتياط عليهما والاحتفاظ بهما ففعلت المراه ذلك فاتفق انه بعد مده قدم على الرجل قوم من عظماء بلخ فتأنق لهم في الطعام والشراب وجمع من اصناف الفواكه والتحف شيئا كثيرا وحضر القوم فلما فرغوا من الطعام وشرعوا في الحديث اشار المرزبان الى البازيار ان ياتي بالببغاءين فاحضرهما فلما وضعتا بين يديه صاحتا بما كانتا علمتا فعرف اولئك العظماء ما قالتا فنظر بعضهم الى بعض ونكسوا رؤوسهم حياء وخجلا وجعل يغمز بعضهم بعضا فقال الرجل ما اعلم ما تقولان ولكني يعجبني ذلك منهما وسالهم عما تقولان فامتنعوا ان يقولوا ما قالتا فالاح عليهم واكثر السؤال عما قالتا فقالوا انما تقولان كذا وكذا وليس من شأننا ان ناكل من بيت يعمل فيه الفجور فلما قالوا ذلك سالهم الرجل ان يكلموهما بلسان البلخيه بغير ما نطقت تابه ففعلوا ذلك فلم يجدوهما تعرفان خير ما تكلم تابه وبان لهم وللجماعه براءه البيت مما رمي به ووضح كذب البازيار فامر البازيارو ان يدخل عليه وكان على يده بازن اشهب فصاحت به امراه المرزباني من داخل البيت ايها العدو لنفسه انت رايت في البيت ما ذكرت وعلمت به الببغاءين قال نعم انا رايت فيه مثل ما تقولان فوثب البازي الى وجهه ففقا عينه بمخالبه فقالت المراه بحق اصابك هذا انه لجزاء من الله تعالى لشهادتك بما لم تره عينك وانما ضربت لك هذا المثل ايها القاضي لتزداد علما بوخامه عاقبه الشهاده بالكذب في الدنيا والاخره فلما سمع القاضي ذلك من لفظه دمنا نهض فرفعه الى الاسد على وجهه فنظر فيه الاسد فدعى امه فعرضه عليها فقالت حين تدبرت كلام دمنه لقد صار اهتمامي بما اتخوف من احتيال دمنه لك بمكره ودهائه حتى يقتلك او يفسد عليك امرك اعظم من اهتمامي بما سلف من ذنبه اليك في الغش والسعايه حتى قتلت صديقك بغير ذنب فوقع قولها في نفسه فقال لها اخبريني عن الذي اخبرك عن دمنه بما اخبرك فيكون حجه لي في قتل دمنه فقالت لا اكره افشاء سر من استكتمنيه فلا يهنيني سروري بقتل دمنه اذا تذكرت اني استظهرت عليه بركوب ما نهت عنه العلماء من كشف السر ولكني اطالب الذي استودعني ان يحلني من ذكره ويقوم هو بعلمه وما سمع منه ثم انصرفت وارسلت الى النمر وذكرت له ما يحق علي من التزيين للاسد وحسن معاونته على الحق واخراج نفسه من الشهاده التي لا يكتمها مثله مع ما يحق عليه من نصر المظلومين وتثبيتي حجه الحق في الحياه والممات فانه العلماء قد قالت من كتم حجه ميت اخطا حجته الى يوم القيامه فلم تزل به حتى قام فدخل على الاسد فشهد عنده بما سمع من اقرار دمنه فلما شهد النمر بذلك ارسل الفهد المسجون الذي سمع اقرار دمنه وحفظه الى الاسد فقال ان عندي شهاده فاخرجه فشهد بما سمع من اقراره فقال لهما الاسد ما منعكما ان تقوا ما بشهادتكما وقد علمتما امرنا واهتمامنا بالفحص عن امر دمنا فقال كل واحد منهما قد علمت ان شهاده الواحد لا توجب حكم فكرهت التعرض لغير ما يمضي به الحكم حتى اذا شهد احدنا قام الاخر فقبل الاسد قولهما وامر بدمنته ان يقتل ويصلب على رؤوس الاشهاد ونادى المنادي هذا جزاء من يسعى بين الملوك وبين اجنادهم وبطاناتهم بالكذب والبهتان فمن نظر في هذا فليعلم ان من اراد منفعه نفسه بضر غيره بالخلابه والمكر فانه سيجزى على خلابته ومكره الباب السابع الحمامه المطوقه قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت مثل المتحابين كيف قطع بينهما الكذوب والى ما صار عاقبه امره من بعد ذلك فحدثني ان رايت عن اخوان الصفاء كيف يبتدئ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض قال الفيلسوف ان العاقله لا يعدل بالاخوان شيئا فالاخوان هم الاعوان على الخير والمؤاسون عندما ينوب من المكروه ومن امثال ذلك مثل الحمامه المطوقه والجرد والذئب والغراب قال الملك وكيف كان ذلك مثل الحمامه والجرس والذئب والغراب قال بيدبا زعم انه كان بارض سكاوندجين عند مدينه داهر مكان كثير الصيد ينتابه الصيادون وكان في ذلك المكان شجره كثيره الاغصان ملتفه الورق فيها وكر غراب فبينما هو ذات يوم ساقط في وكر اذبصر بصياد قبيح المنظر سيئ الخلق وقبح منظره يدل على سوء مخبره على عاتقه شبكه وفي يده عصا مقبلا نحو الشجره فذعر منه الغراب وقال لقد ساق هذا الرجل الى هذا المكان اما حيني واما حين غيري فلا اثبتن في مكاني حتى انظر ماذا يصنع ثم ان الصياد نصب شبكته وناثر عليها الحب وكمن قريبا منها فلم يلبث الا قليلا حتى مرت به حمامه يقال لها المطوقه وكانت سيده الحمام ومعها حمام كثير فعميت هي وصاحباتها عن الشرك فوقعن على الحب يلتقطنه فعلقن في شبكه كلهن واقبل الصياد فرحا مسرورة فجعلت كل حمامة تتلجلج في حبائلها وتلتمس الخلاص لنفسها قالت المطوقة لا تخاذلن في المعالجة ولا تكن نفس إحدى كنا أهم إليها من نفس صاحباتها ولكن نتعاون جميعنا ونطير كطائر واحد فينجو بعضنا ببعض فجمعنا أنفسهم ووثبنا وثبة واحدة فقلعن الشبكه جميعهن بتعاونهن وعلن بها في الجو ولم يقطع الصياد رجاءه منهن وظن انهن لا يجاوزن الا قريبا حتى يقان فقال الغرب لاتبعهن وانظر ما يكون منهن فالتفتت المطوقه فرات الصياد يتبعهن فقالت للحمام هذا الصياد جاد في طلبكن فان نحن اخذنا في الفضاء لم يخف عليه امرنا ولم يزل يتبعنا وان نحن توجهنا الى العمران خفي عليه امرنا وانصرف وبمكان كذا جرد هو لي اخ فلو انتهينا اليه قطع عنا هذا الشرك ففعلنا ذلك وايس الصياد منهن وانصرف وتبعهن الغراب لينظر اليهن لعلّه يتعلم منهن حيله تكون له عدة عند الحاجة فلما انتهت الحمامة المطوقة الى الجرذ امرت الحمام ان يقع فان وقع وكان للجرذ 100 جحر اعدها للمخاوف فنادته المطوقة باسمه وكان اسمه زيرك فاجابها الجرذ من جحره من انت قالت انا خليلتك المطوقة فاقبل اليها الجرذ يسعى فقال لها ما اوقعك في هذه الورطه قالت له الم تعلم انه ليس من الخير والشر شيء الا وهو مقدر على من تصيبه المقادير وهي التي اوقعتني في هذه الورطه فقد لا يمتنع من القدر من هو اقوى مني واعظم امر وقد تنكسف الشمس وينخسف القمر اذا قضى ذلك عليهما ثم ان الجرده اخذ في قرض العقد الذي فيه المطوقه فقالت له المطوقه ابدا بقطع عقد سائر الحمام وبعد ذلك اقبل على عقدي فاعادت عليه ذلك مرارا وهو لا يلتفت الى قولها فلما اكثرت عليه القول وكررت قال لها لقد كررت القول علي كان ليس لك في نفسك حاجه ولا عليها شفقه ولا ترعين لها حقا قالت اني اخاف ان انت بدات بقطع عقدي ان تمل وتكسل عن قطع ما بقي وعرفت انك ان بدات بهن قبلي وكنت انا الاخيره لم ترضى وان ادركك الفتور ان افق في الشرك قال الجرد هذا مما يزيد الرغبه فيك والموده لك ثم ان الجرذه اخذ في قرض الشبكه حتى فرغ منها فانطلقت المطوق وحمامها معها فلما راى الغراب صنع الجرذ رغب في مصادقته فجاء وناداه باسمه فاخرج الجرذ راسه فقال له ما حاجتك قال اني اريد مصادقتك قال له الجرذ ليس بيني وبينك تواصل وانما العاقل ينبغي ان يلتمس ما يجد اليه سبيلا ويترك التماس ما ليس له اليه سبيل كمن اراد ان يجري السفن في البر والعجل في البحر فان انت الا اكل وانا طعام لك قال الغراب ان اكلي اياك وان كنت لي طعاما لا يغني عني شيئا وانما ودتك انس لي مما ذكرت ولست بحقيق اذا جئت اطلب مودتك انت ردني خائبه فانه قد ظهر لي منك من حسن الخلق ما رغبني فيك وان لم تكن تلتمس اظهار ذلك فان العاقل لا يخفى فضله وان هو اخفاه كالمسك الذي لا يكتم ثم لا يمنع ذلك من النشر الطيب والارج الفائح قال الجرد ان اشد العداوه عداوه الجوهر وهي عداوات منها ما هو متكافئ كعداوه الفيل والاسد فانه ربما قتل الاسد الفيل او الفيل الاسد ومنها ما قوته من احد الجانبين على الاخر كالتي بيني وبين السنور وبينك وبيني فان العداوه التي بيننا ليست تضرك وانما ضررها علي فان الماء لو اطيل اسخانه لم يمنعه ذلك من اطفائه النار اذا صب عليها وانما مصاحب العدو ومصالحه كصاحب الحيه يحملها في كمه والعاقل لا يستأنس الى العدو القريب قال الغراب قد فهمت ما تقول وانت خليق انت تاخذ بفضل خليقتك وتعرف صدق مقالي ولا تصعب علي الامر بقولك ليس الا التواصل بيننا سبيل فان العقلاء الكرام لا يبتغون على معروف جزاء والموده بين الصالحين سريع اتصالها بطيء انقطاعها ومثل ذلك مثل الكوز الذهب بطيء الانكسار سريع الاعاده هيون اصلاحه ان اصابه ثلم او كسر والموده بين الاشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها ومثل ذلك مثل كوز الفخار سريع الانكسار ينكسر من ادنى شيء ولا وصل له ابدا والكريم يود الكريم والقيم لا يود احدا الا عن رغبه او رهبه وانا الى ودك ومعروفك محتاج لانك كريم وانا ملازم لبابك غير ذائق طعاما حتى تؤاخيني وعلم اني لو كنت اشاء ضرك لا فعلت حين كنت محلقا فوق راسك عندما كنت تقطع حبائل الحمام قال الجرذ قد قبلت اخاءك فاني لم اردد احدا عن حاجه قط وانما بلوتك بما بلوتك به اراده التوثق لنفسي فان انت غدرت بي لم تقل اني وجدت الجرذ ضعيف الراي سريع الانخداع ثم خرج من جحره فوقف عند الباب فقال له الغراب ما يمنعك من الخروج الي والاستئناس بي او في نفسك بعد مني ريبه قال الجرز ان اهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم امرين ويتواصلون عليهما وهما ذات النفس وذات اليد فالمتبادلون ذات النفس هم الاصفياء واما المتبادلون ذات اليد فهم المتعاونون الذين يلتمسون بعضهم الانتفاع لبعض ومن كان يصنع المعروف لبعض منافع الدنيا فانما مثله فيما يبذل ويعطي كمثل الصياد ولقائه الحبه للطير لا يريد بذلك نفع الطير وانما يريد نفع نفسه فتعاض ذات النفس افضل من تعاطي ذات اليد واني واثق منك بذات نفسك ومنحتك من نفسي مثل ذلك وليس يمنعني من الخروج اليك سوء ظن بك ولكن قد عرفت ان لك اصحابا جوهرهم كجوهرك وليس رايهم فيك رايك قال الغراب ان من علامه الصديق ان يكون لصديق صديقه صديقا ولعدو صديقه عدوا وليس لي بصاحب ولا صديق من لا يكون لك محبا وانه يهون علي قطيعه من كان كذلك من جوهري فان زارع الريحان اذا راى بينه عشبا يفسده قلعه ورمى به ثم ان الجرذه خرج الى الغراب فتصافحا والتصافيا اليس كل واحد منهما بصاحبه حتى اذا مضت لهم ايام قال الغراب للجرذ ان جحرك قريب من طريق الناس واخاف ان يرميك بعض الصبيان بحجر ولمكان في عزله ولي فيه صديق من السلاحف وهو مخصب من السمك ونحن واجدون هناك ما ناكل فاريد ان انطلق بك الى هناك لنعيش امنين قال الجرذ واني ايضا كاره لمكاني هذا ولاخبار وقصص ساقصها عليك واذا انتهينا حيث تريد فافعل ما تشاء فاخذ الغراب بذنب الجرذ وطار به حتى بلغ حيث اراد فلما دنا من العين التي فيها السلحفه بصرت السلحفه بغراب ومعه جرذ فذعرت منه ولم تعلم انه صاحبها فناداها فخرجت اليه وسالته من اين اقبلت فاخبرها بقصته حين تباع الحمام وما كان له من امره وامر الجرذ حتى انتهى اليها فلما سمعت السلحفاه شان الجرذ عجبت من عقله ووفائه ورحبت به وقالت له ما ساقك الى هذه الارض قال الغراب للجرذ اقصص علي الاخبار التي قلت انك تحدثني بها فاخبرني بها مع جواب ما سالت السلحفه فانها عندك بمنزلتي فبدا الجرذ وقال قصه الجرذ والناسك كان منزلي اول امري بمدينه ماروت في بيت رجل ناسك وكان خاليا من الاهل والعيال وكان يؤتى في كل يوم بجونه من الطعام فياكل منها حاجته ويعلق الباقي كنت ارصد الناسك حتى يخرج واذهب الى الجونه فلا ادع فيها طعاما الا اكلته ورميت منه الى الجرذان فجهد الناسكم مرارا ان يعلق الجونه في مكان لا اناله فلم يقدر على ذلك حتى نزل به ذات ليلى ضيف فاكل جميعا ثم اخذ في الحديث فقال الناسك للضيف من اي ارض اقبلت واين تريد الان وكان الرجل قد جاب الافاق وراى عجائب فانشا يحدث الناسك عما وطئ من البلاد ورا من العجائب وجعل الناسك خلال هذا يصفق بيديه لينفرا عن الجونه فغضب الضيف وقال انا احدثك وانت تهزؤ بحديثي فما عملك على ان سالتني فاعتذر اليه الناسك وقال انما اصفق بيدي لانفر جرذا قد تحيرت في امره ولست اضع في البيت شيئا الا اكله فقال جرذ واحد يفعل ذلك ام جرذان كثيره فقال الناسك جرذان البيت كثيره ولكن فيها جرذا واحدا هو الذي غلبني فما استطيع له حيله قال الضيف لقد ذكرتني قول الذي قال لامر ما باعت هذه المراه سمسما مقشورا بغير مقشور قال الناسك وكيف كان ذلك المراه والسمسم قال الضيف نزلت مره على رجل بمكان كذا فتعشينا ثم فرش لي وانقلب على فراشه فسمعته يقول في اخر الليل لمراته اني اريد ان ادع غدا رهطا لياكلوا عندنا فاصنعي لهم طعاما فقالت المراه كيف تدعو الناس الى طعامك وليس في بيتك فضل عن عيالك وانت رجل لا تبقي شيئا ولا تدخره قال الرجل لا تندمي على شيء اطعمناه وانفقناه فان الجمع والادخاره ربما كانت عاقبته كعاقبه الذئب قالت المراه وكيف كان ذلك مثل الذئب ووتر القوس قال الرجل زعم انه خرج ذات يوم رجل قانص ومعه قوسه ونشابه فلم يجاوز غير بعيد حتى رمى ظبيا فحمله ورجع طالبا منزله فاعترضه خنزير بري فرماه بن الشابة فنفذت فيه فأدركه الخنزير وضربه بأنيابه ضربة أطارت من يده القوس ووقعا ميتين فأتى عليهم ذئب فقال هذا الرجل والضبي والخنزير يكفيني أكلهم مدة ولكن أبدأ بهذا الوتر فأكله فيكون قوت يومي وأدخر الباقي إلى غد فما وراء فعالج الوتر حتى قطعه فلما انقطع طارت سيه القوس فضربت حلقه فمات وانما ضربت لك هذا المثل لتعلمي ان الجمع والادخاره وخيم العاقبه فقالت المراه نعم قلت وعندنا من الارز والسمسم ما يكفي سته نفر او اكثر فانا غاديه على صنع الطعام فادع من احببت واخذت المراه حين اصبحت سمسما وقشرته وبسطته في الشمس ليجف وقالت لغلام لهم اطرد عنه الطير والكلاب وتفرغت المراه لصنعها وتغافل الغلام عن السمسم فجاء كلب فعاث فيه فاستقدرته المراه وكرهت ان تصنع منه طعاما فذهبت به الى السوق فاخذت به مقايضه سمسما غير مقشور مثلا بمثل وانا واقف في السوق فقال رجل لامر ما باعت هذه المراه سمسما مقشورا بغير مقشور وكذلك قولي في هذا الجذ الذي ذكرت انه على غير عله ما يقدر على ما شكوت منه فالتمس لي فاسا لعل لي احتفر جحره فاطلع على بعض شأنه فاستعار الناسك من بعض جيرانه فاسا فاتى بها الضيف وانا حينئذ في جحر غير جحري اسمع كلامهما وفي جحري كيس فيه 100 دينار لا ادري من وضعها فاحتفر الضيف حتى انتهى الى الدنانير فاخذها وقال للناسك ما كان هذا الجرد يقوى على الوثوب حيث كان يثب الا بهذه الدنانير فان المال جعل قوه وزياده في الراي والتمكن وسترى بعد هذا انه لا يقدر على الوثوب حيث كان يثب فلما كان من الغد اجتمعت الجرذان التي كانت معي فقالت قد اصابنا الجوع وانت رجاؤنا فانطلقت ومعاي الجرذان الى مكان الذي كنت اثب منه الى الجونه فحاولت ذلك مرارا فلم اقدر عليه فاستبان للجرذان نقص حالي فسمعتهن يقل انصرفنا عنه ولا تطمعن فيما عنده فان نرى له حالا لا نحسبه الا قد احتاج معه الى من يعوله فتركنني ولحقن باعدائي وجفونني واخذنا في غيبتي عند من يعاديني ويحسدني واصبحنا كانهن لم يعرفنني وكاني لم اكن عليهن رئيسا قط فقلت في نفسي ما الاخوان ولا الاعوان ولا الاصدقاء الا بالمال ووجدت من لا مال له اذا ارد امرا قعد به العدم عما يريد كالماء الذي يبقى في الاوديه من مطر الشتاء لا يمر الى نهر ولا يجري الى مكان الى ان يفسد وينشف ولا ينتفع به ووجدت من لا اخوان له لا اهل له ومن لا ولد له لا ذكر له ومن لا مال له لا عقل له ولا دنيا ولا اخره له لان من نزل به الفقر لا يجد بدا من ترك الحياه ومن ذهب حياؤه ذهب سروره ومن ذهب سروره مقت نفسه ومن مقت نفسه كثر حزنه ومن كثر حزنه قل عقله وارتبك في امره ومن قل عقله كان اكثر قوله وعمله عليه لا له ومن كان كذلك فاحر به ان يكون انكد الناس حظا في الدنيا والاخره ثم ان الرجل اذا افتقر قطعه اقاربه واخوانه واهل ود ومقتوه ورفضوه واهانوه واضطروه ذلك الى ان يلتمس من الرزق ما يغرر فيه بنفسه ويفسد فيه اخرته فيخسر الدارين جميعا وان الشجره الثابته في السباح المالكوله من كل جانب كحال الفقير المحتاج الى ما في ايد الناس ووجدت الفقر راس كل بلاء وجالبا الى صاحبه كل مقت ومعدن النميمه وجدت الرجل اذا افتقر اتهمه من كان له مؤتمنا واساء به الظن من كان يظن به حسنا فان اذنب غيره كان هو للتهمه موضع وليس من خله هي للغني مدح الا وهي للفقير ذم فان كان شجاعا قيل اهوج وان كان جوادا سمي مبذره وان كان حليما سمي ضعيفا وان كان وقورا سمي بليدا وان كان صاموتا سمي عييا وان كان لاسنا سمي مهذارا فالموت اهون من الحاجه التي تحوج صاحبها الى المساله ولا سيما مساله الاشحاء واللئام فان الكريمه لو كلف ان يدخل يده في فم الافعى فيخرج منه سما فيبتلعه كان ذلك اهون عليه واحب اليه من مساله البخيل اللئيم حتى لقد جاء في قديم الاقاويل ان من ابتلي بمرض في جسده لا يفارقه حتى يتسلط عليه ما هو اشد من من الحاجه والفقر وقد كنت رايت الضيف حين اخذ الدنانير فقاسمها الناسك وجعل الناسك نصيبه في خريطه عند راسه لما جن الليل فطمعت ان اصيب منها شيئا فارده الى جحري ورجوت ان يزيد ذلك في قوتي او يراجعني بسببه بعض اصدقائي فانطلقت الى الناسك وهو نائم حتى انتهيت عند رأسه فوجدت الضيف يقضان وبيده قضيب فضربني على رأسي ضربه موجعه فانقلبت راجعا الى جحري فلما سكن عني الالم هياجني الحرص والشره فخرجت طمعا كطمع الاول واذا الضيف يرصدني فضربني بالقضيب ضربه سالت مني الدم فتحاملت على نفسي وتقلبت ظهرا لبطن الى جحري فخررت مخشيا علي فاصابني من الوجع ما بغض الي المال حتى لا اسمع بذكره الا تداخلني من ذكر المال وعده وهيبه ثم تذكرت فوجدت البلاء في الدنيا انما يسوقه الحرص والشرى لانهما لا يزالان يدخلان صاحبهما من شيء الى شيء والاشياء لا تنفذ ولا تنتهي ولا يزال صاحب الدنيا في بليه والتعب ونس ووجدت ركوب الاحوال وتجشم الاسفار البعيده في طلب الدنيا اهون علي من بسط اليد الى السخي بالمال فكيف بالشحيح به ولم ارى كرضي شيئا ووجدت العلماء قد قالوا لا عقلك التدبير ولا ورع ككف الاذى ولا حسبك حسن الخلق ولا غنى كالرضى واحق ما صبر الانسان على الشيء نفسه وافضل البر الرحمه وراس الموده لاسترسال وراس العقل معرفه ما يكون مما لا يكون وقال الخرس خير من اللسان الكذوب والضر والفقر خير من النعمه والسعه من اموال الناس فصار امري الى ان رضيت وقنعت وانتقلت من بيت الناسك الى البريه وكان لي صديق من الحمام فسيقت الي بصداقته صداقه الغراب والتفت الى السلحفه فقال ثم ذكر لي الغراب ما بينك وبينه من الموده واخبرني انه يريد اتيانك فاحببت ان اتيك معه وكرهت الوحده فانه لا شيء من سرور الدنيا يعدل صحبه الاخوان ولا غم فيها يعدل البعد عنهم وجربت فعلمت انه لا ينبغي للملتمس من الدنيا غير الكفاف الذي يدفع به الاذى عن نفسه وهو يسير من المطعم والمشربي اذا اعين بصحه وسع ولو ان رجلا وهبت له الدنيا بما فيها لم يكن ينتفع من ذلك الا بالقليل الذي يدفع به عن نفسه الحاجه وما سوى ذلك فليس له منه الا ما لغيره من النظر اليه حسب فلما فرغ الجرذ من كلامه اجابته السلحفاه بكلام رقيق وقالت قد سمعت كلامك وما احسن ما تكلمت به الا اني رايتك تذكر بقايا امور هي في نفسك من حيث قله مالك وسوء حالك واغترابك عن موطنك فطرح ذلك عن قلبك واعلم ان حسن الكلام لا يتم الا بحسن العمل وان المريض الذي قد علم دواء مرضه ان لم يتداوى به لم يغني علمه به شيئا ولم يجد لدائه راحه ولا خفه فاستعمل رايك ولا تحزن لقله المال فان الرجل ذو المروءه قد يكرم على غير مال كالاسد الذي يهاب وان كان رابضا والغني الذي لا مروئه له يهان وان كان كثير المال كالكلب لا يحفل به وان طوق وخلخل بالذهب فلا تكبرن عليك غربتك فان العاقل لا غربة له كالاسد الذي لا ينقلب الا معه قوته فلتحسن تعهدك لنفسك فانك اذا فعلت ذلك جاءك الخير يطلبك من كل مكان كما يطلب الماء ان حداره وانما جعل الفضل للحازم البصير وام الكسلان المتردد فان الفضل لا يصحبه وقد قيل في اشياء ليست لها ثبات ولا بقاء ظل الغمامتي في الصيف وخلة الاشرار وعشق النساء والنبا الكاذب والمال الكثير فلالعاقل لا يحزن لقلته ولكن ما له عقله وما قدم من صالح عمله فهو واثق انه لا يسلب ما عمل ولا يؤخذ بشيء لم يعمل وهو خليق الا يغفل عن امر اخرته فان الموت لا ياتي الا بغته وليس بينه وبين احد اجل معلوم وانت عن موعدتي غني بما عندك من العلم ولكن رايت ان اقضي من حقك فانت اخونا وما قبلنا مبذول لك فلما سمع الغراب كلام السلحفات للجرذ ومردودها عليه والطاف بها اياه فرح بذلك وقال لقد سررتني وانعمت علي وانت جديره ان تسري نفسك بمثل ما سررتني وان اولى اهل الدنيا بشده السرور من لا يزال ربعه من اخوانه واصدقائه من الصالحين معموره ولا يزال عنده منهم جماعه يسرهم ويسرون ويكون من وراء امورهم وحاجاتهم بالمرصاد فان حسن الثناء لا يزال صاحبه في عاقبته حيث ما توجه فان الكريمه اذا عثر لا يقيل عثرته ولا ياخذ بيده الا الكرام كالفيل اذا وحل لا تخرجه الا الفيله فبينما الغراب في كلامه والثلاثه مستانسون بعضهم ببعض اذ اقبل نحوهم ظبي يسعى مذعورا فذعرت منه السلحفا فغاصت في الماء ودخل الجرذ بعض الاجحار وطار الغراب فوقع على شجره وانتهى الظبي الى الماء فشرب منه يسيرا ثم وقف خائفا يلتفت يمينا وشمالا ثم ان الغراب حلق في السماء لينظر هل للظبي طالب فنظر فلم ير شيئا فنادى الجرذ والسلحفا فخرجاه فقالت السلحفاه للذبي حين راته ينظر الى الماء ولا يقربه اشرب ان كان بك عطش ولا تخف فانه لا خوف عليك فدنا الذبي فرحبت به السلحفاه وحيته وقالت له من اين اقبلت قال كنت بهذه الصحاري راتعه فلم يزل الاساوره تطاردني من مكان الى مكان حتى رايت اليوم شبحا فخفت ان يكون قنيصا قالت لا تخف فانا لم نرها هنا قنيصا قط ونحن في هذا المكان مجتمعون نتحدث ونتانس ونحن نبذل لك ودنا ومكاننا والماء والمرعى كثير عندنا فرغب في صحبتنا فاقام الظبي معهم وكان لهم عريش يجتمعون فيه ويتساقطون الاحاديث والاخبار فبينما الغراب والجرذ والسلحفات ذات يوم في العريش اذ غاب الذبي فتوقعوه ساعه فلم ياتي فلما ابطئ اشفقوا ان يكون قد اصابه عنت فقال الجرذ والسلحفات للغراب انظر هل ترى مما يلينا شيئا فحلق الغراب في السماء فنظر فاذا الظبي في الحباق المقتنص فنقض مضرعا فاخبرهما بذلك فقالت السلحفاه والغراب للجرذ هذا امر لا يرجى فيه غيرك فاخف اخاك فسعى الجرذ مسرعا فاتى الظبي فقال له كيف وقعت في هذه الورطه وانت من الاكياس قال الظبي ما يغني حذر من قدر ولا يجدي الكيس مع المقادير شيئا فبينما هما في الحديث وافتهما السلحفا فقال لها الظبي ما اصبت بمجيئك فان القانصه لو انتهى الينا وقد قطع الجرذ الحبال سبقته عدوه وللجرذ اجحر كثيره والغراب يطير وانت ثقيله لا سعى لك ولا حركه واخاف عليك القانص قالت لا عيش بعد فراق الاحبه واذا فارق الالف اليفه فقد سلب فؤاده وحرم سروره وغشى على بصره فلم ينته كلامها حتى واف القانص ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع الشرك فنجى الظبي بنفسه وطار الغراب محلقا ودخل الجرذ بعض الاجحار ولم يبق غير السلحفا ودن الصياد فوجد حبائله مقطعه فنظر يمينا وشمالا فلم يجد غير السلحفا تذوب فأخذها وربطها فلم يلبث الغراب والجرذ والضب أن اجتمعوا فنظر القانص قد ربط السلحفة فاشتد حزنهم وقال الجرذ ما أرانا نجاوز عقبة من البلاء إلا وصرنا إلى أشد منها ولقد صدق الذي قال لا يزال الإنسان مستمرا في إقباله ما لم يعثر فإذا عثر لج به العثار وإن مشى في جدد الأرض وحذر على السلحفاة خير الاصدقاء التي خلتها ليست للمجازاه ولا للالتماس مكافاه ولكنها خله الكرم والشرف خله هي افضل من خله الوالد لولده خله لا يزيلها الا الموت ويح لهذا الجسد الموكل به البلاء الذي لا يزال في تصرف وتقلب ولا يدوم له شيء ولا يلبث معه امر كما لا يدوم للطالع من النجوم طلوع ولا للافل منها افول ولكن لا يزال الطالع منها آفل والآفل طالع وكما تكون آلام الكلوم وانتفاض الجراحات كذلك انا الذي ذكرني هذا البلاء سابقه احوالي كالجرح المندمل تصيبه الضربه فيجتمع عليه ألمان ألم الضربه وألم الجرح واخلق بمن فقد اخوانه بعد اجتماعه بهم الا يزال منقسم الظهر حزينا النفس فقال الذبي والغراب للجرد ان حذرنا وحذرك وكلامك وان كان بليغا لا يغني عن السلحفاه شيئا وانه كما يقال انما الناس عند البلاء وذو الامانه عند الاخذ والعطاء والاهل والولد عند الفاق والاخوان عند النوائب قال الجرث ارى من الحيله ان تذهب ايها الظبي فتقع بمنظر من القانص كانك جريح ويقع الغراب عليك كانه ياكل منك واسعى انا فاكون قريبا من القانص مراقبا لعلّه يرمي ما معه من الاله ويدع السلحفات ويقصدك طامعا فيك راجيا تحصيلك فإذا دنى منك ففر عنه رويدة بحيث لا ينقطع طمعه فيك وأمكنه من أخذك مرة بعد مرة حتى يبعد عنا وانح منه هذا النحو ما استطعت فإني أرجو أن لا ينصرف إلا وقد قطعت الحبائل عن السلحفة وأنجو بها ففعل الظبي والغراب ما أمرهما به الجرذ وتبعهما القانص فاستطرد له الظبي حتى ابعده عن الجرذ والسلحفاة والجرذ مقبل على قطع الحبال حتى قطعها ونجى بالسلحفاة وعاد القانص مجهودا لاغبا فوجد حبائله مقطعه ففكر في امره مع الظبي فظن انه خلط في عقله وفكر في الظبي والغراب الذي كان كانه ياكل من وتقريض حبائله فاستوحش من الارض وقال هذه ارض جن او سحر فرجع موليا لا يلتمس شيئا ولا يلتفت اليه واجتمع الغراب والظبي والجرد والسلحفه الى حريشهم سالمين امنين كاحسن ما كانوا عليه فاذا كان هذا الخلق على صغاره وضعفه قدر على التخلص من مرابط الهلكه مره بعد اخرى بمودته وخلصها وثبات قلبه عليها واستمتاع بعضه ببعض فالانسان الذي قد اعطي العقل والفهم والهم الخير والشر ومنح التمييز والمعرفه اولى واحرى بالتواصل والتعدد فهذا مثل اخوان الصفا واتلافهم في الصحبه الباب الثامن البوم والغربان قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت مثل اخوان الصفائي وتعاونهم فاضرب لي مثل العدو الذي لا ينبغي ان يغتر به وان اظهر التضرعا وملقا واخبرني عن العدو هل يصير صديقا وهل يوثق من امره بشيء وكيف العداوه وما ضررها وكيف ينبغي للملك ان يصنع اذا طلب عدوه مصالحته قال الفيلسوف من اخترب العدو الذي لا يزال عدوا اصابه ما اصاب البومه من الغربان قال الملك وكيف كان ذلك قال بيدبه زعموا انه كان في جبل من الجبال شجره من شجر الدوح فيها وكر 1000 غراب وعليهم وال من انفسهن وكان عند هذه الشجره كهف فيه 1000 بومه وعليهم وال منهم فخرج ملك البوم لبعض غداوته ورواحته وفي نفسه العداوه لملك الغربان وفي نفس الغربان ومليكيه مثل ذلك للبوم فأغار ملك البوم في أصحابه على الغربان في أوكارها فقتل وسبى منها خلقا كثيرا وكانت الغارة ليلا فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلى ملكها فقلنا له قد علمت ما لقينا من ملك البوم وما منا إلا من أصبح قتيلا أو جريحا أو مكسور الجناحي أو من توف الريش أو مهلوب الذنب واشد ما اصابنا ضرا جرئتهن علينا وعلمهن بمكاننا وهن عائدات الينا غير منقطعات عنا لعلمهن بمكاننا فانما نحن لك ايها الملك فانظر لنا ولنفسك وكان في الغربان خمسه معترف لهن بحسن الراي يسند اليهن في الامور وتلقى اليهن مقاليد الاحوال وكان الملك كثيرا ما يشاورهن في الامور وياخذ ارائهن في الحوادث والنوازل فقال الملك للاول من الخمسه ما رايك في هذا الامر قال راي قد سبقتنا اليه العلماء وذلك انهم قالوا ليس للعدو الحنقي الذي لا طاقه لك به الا الهرب منه قال الملك للثاني ما رأيك أنت في هذا الأمر؟ قال ما رأى هذا من الهرب؟ قال الملك لا أرى لكما ذلك رأيا أن نرحل عن أوطاننا ونخليها لعدونا من أول نكبة أصابتنا منه ولا ينبغي لنا ذلك فنكون به لا هم عونا علينا ولكن نجمع أمرنا ونستعد لعدونا ونذكي نار الحرب فيما بيننا وبين عدونا ونحترس من الغره اذا اقبل الينا فنلقاه مستعدين ونقاتله قتالا غير مراجعين فيه ولا حامين منه وتلقى اطرافنا اطراف العدو ونتحرر بحصوننا وندافع عدونا بالانات مره وبالجلاد اخرى حيث نصيب فرصتنا وبغيتنا وقد ثنينا عدونا عنا ثم قال الملك الثالث ما رايك انت قال لا ارى فيما قال رايا ولكن نبعث العيون ونبعث الجواسيس ونرسل الطلائع بيننا وبين عدونا فنعلم هل يريد صلحنا ام يريد الفديه فان راينا امره امر طامع في مال ام نكره الصلح على خراج نؤديه اليه في كل سنه ندفع به عن انفسنا ونطمئن في اوطاننا فان من آراء الملوك اذا اشتدت شوكه عدوهم فخافوا على انفسهم وبلادهم ان يجعلوا الاموال جنه البلاد والملك والرعيه قال الملك الرابع فما رايك في هذا الصلح قال لا اراه رايا بل ان نفرق اوطاننا ونصبر على الغربه وشده المعيشه خير من ان نضيع احسابنا ونخضع للعدو الذي نحن اشرف منه مع ان البومه لو عرضنا ذلك عليهن لما رضينا منا الا بالشطط ويقال في الامثال قارب عدوك باب المقاربه لتنال حاجتك ولا تقاربه كل المقاربه فيجترئ عليك ويضعف جندك وتذل نفسك ومثل ذلك مثل الخشبه المنصوبه في الشمس اذا املتها قليلا زاد ظلها واذا جاوزت بها الحد في امالتها نقص الظل وليس عدونا راضيا منا بدوني في المقاربه فالراي لنا ولك المحاربه قال الملك للخامس ماذا تقول انت وماذا ترى القتال ام الصلح ام الجلاء عن الوطن قال اما القتال فلا سبيل للمرء الى قتال ما لا يقوى عليه وقد يقال انه من لا يعرف نفسه وعدوه وقاتل من لا يقوى عليه حمل نفسه على حتفها مع أن العاقل لا يستصغر عدوا فإن من استصغر عدوه اختر به ومن اختر بعدوه لم يسلم منه وأنا للبوم شديد الهيبة وإن أضربنا على قتالنا وقد كنت أهابها قبل ذلك فإن الحازمة لا يأمن عدوه على كل حال فإن كان بعيدا لم يأمن سطوته وان كان مكثبا لم يامن وثبته وان كان وحيدا لم يامن مكرا واحزم الاقوام واكيسهم من كره القتال لاجل النفقه فيه فانما دون القتال النفقه فيه من الاموال والقول والعمل والقتال نفقه فيه من الانفس والابدان وربما اكتفي عنه بالنفقه اليسيره والكلام اللين فلا يكون ان القتال للبومي من رايك ايها الملك فان من قاتل من لا يقوى عليه فقد غرر بنفسه فاذا كان الملك محصنا للاسرار متخيرا للوزراء مهيبا في اعين الناس بعيدا عن ان يقدر عليه كان خليقا ان لا يسلب صحيح ما اوتي من الخير وانت ايها الملك كذلك والملك يزداد براى وزرائه بصيره كما يزيد البحر بمجاوره من الانهار وقد استشرتني في امر جوابك مني عنه في بعضه علني وقد اجبتك به وفي بعضه سري ولل اسرار منازل منها ما يدخل فيه الرهط ومنها ما يستعان فيه بالقوم ومنها ما يدخل فيه الرجلان ولست ارى لهذا السر على قدر منزلته ان يشارك فيه الا اربعه اذان ولسانان فانهى الملك من ساعته وخل به فاستشاره فكان اول ما ساله عنه الملك انه قال هل تعلم ابتداء العداوه ما بيننا وبين البوم قال نعم كلمه تكلم بها غراب قال الملك وكيف كان ذلك اصل العداوه بين الغربان والبوم قال الغراب زعموا ان جماعه من الكراكي لم يكن لها ملك فاجمعت امرها على ان تملك عليها ملك البوم فبينما هي في مجمعها اذ وقع لها غراب فقالت لو جاءنا هذا الغراب لاستشرناه لا في امرنا فلم يلبثن دون ان جاءهن الغراب فاستشرنا فقال لو ان الطير بادت من الاقاليم وفقد الطاووس والبط والنعام والحمام ومن العالم لما اضطررتم الى ان تملكنا عليكم البوم التي هي اقبح الطير منظرا واسواها خلقا واقلها عقلا واشدها غضبا وابعدها من كل رحمه مع عماها وما العشى في النهار ونتن رائحتها حتى لا يطيق طائر ان يتقرب منها واشد من ذلك واقبح امورها سفهها وسوء اخلاقها الا ان ترين ان تملكنا وتكنن انتن تدبرن الامور دونها برايكم وعقولكن فانه زراء الملك اذا كانوا صالحين وكان يطيعهم في ارائهم لم يضر في ملكه كونه جاهلا واستقام امره كما فعلت الارنب التي زعمت ان القمر ملكها وعملت برايها قالت الطير وكيف كان ذلك مثل ملك الفيلة ورسول الأرانب قال الغراب زعموا أن أرضا من أراضي الفيلة تتابعت عليها السنون وأجذبت وقل ماؤها وغارت عيونها وذوى نبتها ويبس شجرها فأصاب الفيلة عطش شديد فشكون ذلك إلى ملكهم فارسل الملك رسله ورواده في طلب الماء في كل ناحية فرجع اليه بعض الرسل فقال له اني قد وجدت بمكان كذا عينا يقال لها عين القمر كثيرة الماء فتوجه ملك الفيلة باصحابه الى تلك العين ليشرب منها هو وفييلته وكانت العين في ارض للارانب فواطن الارانب في اجحارهم فأهلكنا منهن كثيرة فاجتمعت الأرانب إلى ملكها فقلنا له قد علمت ما أصابنا من الفيلا فقال ليحضر من كنا كل ذي رأي رأيه فتقدمت أرنب من الأرانب يقال لها فيروز وكان الملك يعرفها بحسن الرأي والأدب فقالت إن رأى الملك أن يبعثني إلى الفيلا ويرسل معي أمينا يسمع ويرى ما اقول ويرفعه الى الملك فقال لها الملك انت امينه ونرضى بقولك فانطلقي الى الفيلا وبلغي عني ما تريدين واعلمي ان الرسول برايه وعقله ولينه وفضله يخبر عن عقل المرسل فعليك باللين والرفق والحلم والتاني فان الرسول هو الذي يلين الصدور اذا رفق ويخشن الصدور اذا خرق ثم ان الانب انطلقت في ليله قمرى حتى انتهت الى الفيله وكرهت ان تدنو منهن مخافه ان يطئنها بارجلهن فيقتلنها وان كنا غير متعمدات فاشرفت على الجبل ونادت ملك الفيله وقالت له ان القمر ارسلني اليك الرسول غير ملوم فيما يبلغ وان اغلط في القول قال مالك الفيل فما الرساله قالت يقول لك انه من عرف فضل قوته على الضعفاء فاختر في ذلك بالاقوياء قياسا لهم على الضعفاء كانت قوته وبالا عليه وانت قد عرفت فضل قوتك على الدواب فغر كذلك فعمدت الى العين التي تسمى باسمي فشربت منها ورنقتها فارسلني اليك فانذرك ان لا تعود الى مثل ذلك وانه ان فعلت يغشى على بصرك ويتلف نفسك وان كنت في شك من رسالتي فهلم الى العين من ساعتك فانه موافيك بها فعجب مالك الفيلة من قول الارنب فانطلق الى العين مع فيروز الرسول فلما نظر اليها راى ضوء القمر فيها فقالت له فيروز الرسول خذ بخرطومك من الماء فاغسل به وجهك واسجد للقمر فادخل الفيل خرطومه في الماء فتحرك فخيل الى الفيل ان القمر ارتعد وقال ما شان القمر ارتعد اترينه غضب من ادخال خرطومي في الماء قالت فيروز الارنب نعم فسجد الفيل للقمر مره اخرى وتاب اليه مما صنع وشرط الا يعود الى مثل ذلك هو ولا احد من فيلته قال الغراب ومع ما ذكرت من امر البوم فان فيها الخبه والمكره والخديعه وشر الملوك المخادع ومن ابتلي بسلطان مخادع وخدم اصابه ما اصاب الارنب والصفرده حين احتكم الى السنور قالت الكراك وكيف كان ذلك مثل الصفرده والارنب والسنوري والصوام قال الغراب كان لي جار من السفارده في اصل شجره قريبه من وكري وكان يكثر مواصلتي ثم فقدته فلم اعلم اين غاب وطالت غيبته عني فجاء ارنب الى مكان الصفرد فسكنته فكرهت ان اخاصم الارنب فلبثت فيه زمان ثم ان الصفرد عاد بعد زمان فاتى منزله فوجد فيه الارنب فقال لها هذا المكان لي فانطلقي منه قالت الارنب المسكن لي وتحت يدي وانت مدع له فان كان لك فاستعدي علي قال الصفرد القاضي منا قريب فهل امي بنا اليه قالت الارنب ومن القاضي قال الصفر ان بساحل البحر سنورا متعبدا يصوم النهار ويقوم الليل كله ولا يؤذي دبه ولا يهريق دما عيشه من الحشيش ومما يقذفه البحر اليه فان احببتي تحاكمنا اليه ورضينا به قالت الارنب ما ارضاني به اذا كان كما وصفت فانطلقا اليه فتبعتهما لانظر الى حكومه الصوام القوام ثم انهما ذهبا اليه فلما بصر السنه ورو بالارنب والصفردي مقبلين نحوه انت سبقا يما يصلي واظهر الخشوع والتنسك فعجب لما رايا من حاله ودنو منه هائبين له وسلم عليه وساله ان يقضي بينهما فامر هما ان يقصا عليه القصه ففعل فقال لهما قد بلغني الكبر وثقلت اذناي فادنوا مني فاسمعاني ما تقولان فدنا منه واعاد عليه القصه وساله الحكم فقال قد فهمت ما قلتما وانا مبتدئكما بالنصيحه قبل الحكم فانا امركما بتقوى الله وان لا تطلبا الا الحق فان طالب الحق هو الذي يفلح وان قضى عليه والطالب الباطل مخصوم وان قضى له وليس لصاحب الدنيا من دنياه شيء لا مال ولا صديق سوى العمل الصالح يقدمه فذو العقل حقيق ان يكون سعيه في طلب ما يبقى ويعود نفعه عليه غدا وان يمقت بسعه ما سوى ذلك من امور الدنيا فان منزله المال عند العاقل بمنزله المدر ومنزله الناس عنده فيما يحب لهم من الخير ويكره من الشر بمنزله نفسه ثم ان السنورة لم يزل يقص عليهما من جنس هذا واشباهه حتى انسى اليه واقبل عليه ودنا منه فوثب عليهما فقتلهما قال الغراب ثم ان البومه تجمع مع ما وصفت لكن من الشؤم سائر العيوب فلا يكونن تمليك البوم من رايكم فلما سمع الكراكيز ذلك من كلام الغراب اضربنا عن تمليك البوم وكان هناك بوم حاضر قد سمع ما قالوا فقال للغراب لقد وترتني اعظم الترا ولا اعلم انه سلف مني اليك سوء او جب هذا وبعد فاعلم ان الفاس يقطع بها الشجر فيعود ينبت والسيف يقطع اللحم ثم يرجع فيندمل واللسان لا يندمل جرحه ولا تؤسى مقاطعه والنسل من السهم يغيب في اللحم ثم ينزع فيخرج واشباح النسل من الكلام اذا وصلت الى القلب لم تنزع ولم تستخرج ولكل حريق مطفئ فللنار الماء وللسم الدواء وللعشق الفرقة ونار الحقد لا تخبو ابدا وقد غرستم معاشر الغربان بيننا وبينكم شجر الحقد والعداوه والبغضاء فلما قضى البوم مقالته ولا مغضبا فاخبر ملك البوم بما جرى وبكل ما كان من قول الغراب ثم ان الغراب ندم على ما فرط منه وقال والله لقد خرقت في قولي الذي جلبت به العداوه والبغضاء على نفسي وقومي وليتني لم اخبر الكراك بهذا الحال ولا اعلمها بهذا الامر ولعل اكثر الطير قد راى اكثر مما رايت وعلم أضعاف ما علمت فمنعها من الكلام بمثل ما تكلمت اتقاء ما لم أتقي والنظر في ما لم أنظر فيه من حذار العواقب ولا سيما إذا كان الكلام أفضع كلام يلقى منه سامعه وقائله للمكروه مما يورث الحقدة والضغينة فلا ينبغي ان تسمى اشبه هذا الكلام كلاما ولكن سهاما وان الكلام الرديء هو الذي يرمي صاحبه في الحقد والعداوه والعاقل ان كان واثقا بقوته وفضله لا ينبغي ان يحمل ذلك على ان يجلب العداوه على نفسه اتكالا على ما عنده من الراي والقوه كما انه وان كان عنده الترياق لا ينبغي له ان يشرب ثم اتكالا على ما عنده وصاحب العمل وان قصر به القول في مستقبل الامر كان فضله بينا واضحا في العاقبه والاختيار وصاحب حسن القول وان اعجب الناس منه حسن صفته للامور لم تحمد مغبه امره وانا صاحب القول الذي لا عاقبه له محموده اوليس من سفه اخترائي على التكلم في امر لم استشر فيه احدا ولم اعلم فيه رايا ومن لم يستشر النصحاء او الاولياء وعامل برايه من غير تكرار النظر والرويه لم يخطب بمواقع رايه فما كان اغناني عما كسبت يومي هذا وما وقعت فيه من الهم وعاتب الغرب نفسه بهذا الكلام واشباهه وذهب هذا ما سالتني عنه من ابتداء العداوه بيننا وبين البوم واما القتال فقد علمت رايي فيه وكراهتي له ولكن عندي من الراي والحيله غير القتال ما يكون فيه الفرج ان شاء الله تعالى فانه رب قوم قد احتالوا بارائهم حتى ظفروا بما ارادوا ومن ذلك حديث الجماعه الذين دفروا بالناسك واخذوا غريضه قال الملك وكيف كان ذلك مثل الناسك والغريض واللصوص قال الغراب زعموا ان ناسكا اشترى غريضا ضخمه ليجعله قربانا فانطلق به يقوده فبصر به قوم من المكره فاتمروا بينهم ان ياخذوه من الناسك فعرض له احدهم فقال له ايها الناسك ما هذا الكلب الذي معك ثم عرض له الاخر فقال لصاحبه ما هذا ناسكا لان الناسك ايقود كلبا فلم يزلوا مع الناسك على هذا ومثله حتى لم يشك ان الذي يقوده كلب وان الذي باعه اياه سحر عينيه فأطلقه من يده فأخذه الجماعة المحتالون ومضوا به وإنما ضربت لك هذا المثل لما أرجو أن نصيب من حاجتنا بالرفق والحيلة وإني أريد من الملك أن ينقرني على رؤوس الأشهاد وينتفى ريشي وذنبي ثم يطرحني في أصل هذه الشجرة ويرتحل الملك وجنوده إلى مكان كذا فاني ارجو اني اصبر واتطلع على احوالهم ومواضع تحصينهم وابوابهم فاخادعهم واتي اليك لنهجم عليهم وننال منهم غرضنا ان شاء الله تعالى قال الملك اتطيب نفسك لذلك قال نعم وكيف لا تطيب نفسي لذلك وفيه اعظم الراحه للملك وجنوده ففعل الملك بالغراب ما ذكر ثم ارتحل عنه فلما جن الليل اقبل ملك البوم وجنوده ليوقع بالغربان فلم يجدهم وهم بالانصراف فجعل الغراب يئن ويهمس حتى سمعته البوم وراينه يئن فاخبرنا ملكهن بذلك فقصد نحوه ليساله عن الغربان فلما دنا منه امر ابومن ان يساله فقال له من انت واين الغربان فقال اما اسمي ففلان واما ما سالتني عنه فاني احسبك ترى ان حالي حال من لا يعلم الاسرار فقيل لملك البوم هذا وزير ملك الغربان وصاحب رايه فنساله باي ذنب صنع به ما صنع فسئل الغراب عن امره فقال ان ملكنا استجار جماعتنا في كنا وكنت يوما اذا بمحضر من الامر فقال ايها الغربان ما ترون في ذلك فقلت ايها الملك لا طاقه لنا بقتال البوم لانهن اشد بطشا واحد قلبا منا ولكن ارى ان نلتمس الصلحه ثم نبذل الفديه في ذلك فان قبلت البوم ذلك منا والا هربنا في البلاد واذا كان القتال بيننا وبين البوم كان خيرا لهن وشررا لنا فالصلح افضل من الخصومه وامرتهن بالرجوع عن الحرب وضربت لهن الامثال في ذلك وقلت لهن ان العدو الشديد لا يرد باسه مثل الخضوع له الا ترين الى الحشيش كيف يسلم من عاصف الريح ليليني وميله معها حيث مالت والشجر العاتي يكسر بها ويحطم فعصينني في ذلك وزعمنا انهن يريدن القتال واتهمنني فيما قلت وقلنا انك قد ما لأت البه علينا ورددنا قولي ونصيحتي وعذبنني بهذا العذاب وتركني الملك وجنوده وارتحل ولا علم لي بهن بعد ذلك فلما سمع ملك البوم ما قالت الغراب قال لبعض وزرائه ما تقول في الغراب وما ترى فيه قال ما ارى الا المعاجله له بالقتل فان هذا افضل عدد الغربان وفي قتله لنا راحه من مكره وفقده على الغربان شديد فاذا قتل ثل ملكهم وتقوض وما اراه الا فتحا قد ارسله الله اليك ويقال من ظفر بالساعه التي فيها ينجح العمل ثم لا يعاجله بالذي ينبغي له فليس بحكيم فان الامور مرهونه باوقاتها ومن طلب الامر الجسيم فامكنه ذلك فاغفله فاته الامر وهو خليق الا تعود الفرصه ثانيه ومن وجد عدوه ضعيفا ولم ينجز قتله ندم إذا استقوى ولم يقدر عليه قال الملك لوزير آخر ما ترى أنت في هذا الغراب؟ قال أرى أن لا تقتله لأنه قد لقي من صاحبه ما تراه فهو خليق أن يكون دليلا لك على عوراتهم ومعينا لك على ما فيه هلاكهم وإن العدو الذليل الذي لا ناصر له اهل لان يؤمن ولا سيما المستجير الخائف والعدو اذا صدرت منه المنفعه ولو كان غير متعمد لها اهل لان يصفح عنه بسببها كالتاجر الذي اعتف على سارق لاصلاحه مع امراته بسببه قال الملك وكيف كان ذلك مثل التاجر وامراته واللس قال الوزير زعم انه كان تاجر كثير المال والمتع وكان بينه وبين امراته وحشه وان سارقا تسور بيت التاجر فدخل فوجده نائمه ووجد امراته مستيقظه فذعرت من السارق ووثبت الى التاجر فالتزمت وايقظت ولم يكن يجري بينهما كلام فاستيقظ التاجر وتكلم وانحلت الوحشه من بينهما ثم بصر بالسارق فقال ايها السارق انت في حل مما اخذت من مالي ومتاعي ولك الفضل بما اصلحت بيننا قال ملك البوم لوزير اخر من وزرائه ما تقول في امر الغراب قال ارى ان تستبقيه وتحسن اليه فانه خلق ان ينصحك والعاقل يرى معاداة بعض اعدائه بعضا ظفرا حسنا ويرى اشتغال بعض اعدائه ببعض خلاصا لنفسه منهم ونجاه كنجاة الناسك من اللص والشيطان حين اختلف عليه قال الملك وكيف كان ذلك مثل الناسك واللص والشيطان قال الوزير زعموا ان ناسكا اصاب من رجل بقره حلوبه فانطلق بها يقودها الى منزله فعرض له لص اراد سرقتها وتبعه شيطان يريد اختطافه وقد تزيى له بزي انسان فقال الشيطان لل لص من انت قال انا اللص اريد ان اسرق هذه البقره من الناسك اذا نام فمن انت قال انا الشيطان اريد اختطافه اذا نام واذهب به فانتهى على هذا الى المنزل فدخل الناسك منزله ودخل خلفه وادخل البقره فربطها في زاويه المنزل وتعشى ونم فاقبل اللص والشيطان ياتمران فيه واختلفا على من يبدأ بشغله أولا فقال الشيطان إن أنت بدأت بأخذ البقرة ربما استيقظ وصاح واجتمع الناس فلا أقدر على أخذه فانتظرني ريث ما آخذه وشأنك وما تريد فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه أن يستيقظ فلا يقدر على أخذ البقرة فقال لا بل انتظرني انت حتى اخذ البقره وشأنك وما تريد قال الشيطان رويدا حتى يستغرق الناس في النوم فنذفر بها جميعا فلم يزال في المجادله هكذا حتى نادى اللص ايها الناسك انتبه فهذا الشيطان ويريد اختطافك ونادى الشيطان ايها الناسك انتبه فهذا اللص يريد ان يسرق بقرتك فانتبه الناسك وجيرانه بأصواتهما وهرب الخبيثان فقال الوزير الأول الذي أشار بقتل الغراب أظن أن الغراب قد خدع كن ووقع كلامه في نفس الغبي من كن موقعه فتردن أن تضعن الرأي غير موضعه فمهلا مهلا أيها الملك عن هذا الرأي ولا تكونن لما تسمع أشد تصديقا منك لما ترى الرجل الذي كذب بما راى وصدق بما سمع وانخدع بالمحال قال الملك وكيف كان ذلك مثل الرجل واللصوص قال الوزير زعموا انه كان رجل نائما وحده احدى الليالي في بيته واذا لصوص قد دخلوا عليه البيت واخذوا في جمع ما فيه من المتاع حتى انفضوا إلى حيث هو نائم فانتبه عليهم وخاف أن يقوم إليهم حذارا أن يبطشوا به وكان للحجرة التي هو فيها باب آخر إلى الطريق فقال في نفسه الرأي أن لا أشعرهم بانتباهي ولا أذعرهم حتى يفرغوا مما يريدون أخذه ويخرجوه إلى حيث يريدون احتماله فاخرج من الباب الاخر وادعى الجيران فنفاجئهم ونوقع بهم فلبث على فراشه متناوما حتى فرغ اللصوص مما ارادوا جمعه وخرجوا يريدون حمله فهم الرجل بالقيام فشعر بحركه منه همس اليهم رئيسهم انقفوا ولا ترتاعوا وتعالوا نحتله بحيله نخدعه بها ولا يذهب تعبنا ضياعا وانا الان رافع صوتي ومخاطبكم بشيء فصوبوا فيه رايي واجيبوني اليه قالوا نعم فرفع اللصوص صوته بحيث يسمع الرجل وقال لاصحابه اني ارى هذه الاحمال ثقيله شاقه وما ارى قيمتها تفي بحملها والمخاطره فيها وقد ظهر لي ان هذا الرجل سيئ الحال وقد اخذتني عليه الشفقه والرافه وراجعت رايي فيه فرايت ان دع له متاعه فانه يحسب علينا سرقه وما هو بشيء يستحق العناء ولا لنا فيه كبير فائده وقد كنت اسمع من بعض مشاهير اللصوص يقول من عف عن متاع فقير فلم يسرقه وهو قادر عليه غفر له ذلك سرقه مئه غني وان اولى السرقه واحلها سرقه الاغنياء ولا سيما ذوي البخل والحرس منهم الذين ما بيوتهم وخزائنهم الا مدافن لاموال حبسوها فلن تفعه بها ولا تركوها للناس فهلم بنا الى احد هؤلاء ودعوا هذا الحطام الذي لا خير فيه واغتنموا اجر هذا الرجل المسكين فقالوا كلهم صدقت واحسنت وتظاهروا انهم يفكون الاحمال وخرجوا وكمنوا ينتظرون نوم الرجل وان الرجل لما سمع كلامهم وثق به وطمئن اليه واعتقد انهم خرجوا فسكن ونام ولبثوا لسوسه حتى ايقنوا انه قد نام فثاروا الى الاحمال فاحتملوها وفازوا بها وانما ضربت لك هذا المثل اراده الا تكون الرجل الذي كذب بما راى وصدق بما سمع فلم يلتفت الملك الى قوله وامر بالغراب ان يحمل الى منازل البوم ويكرم ويستوصى به خيرا ثم ان الغراب قال للملك يوما وعنده جماعة من البوم وفيهن الوزير الذي أشار بقتله أيها الملك قد علمت ما جرى علي من الغربان وإنه لا يسترح قلبي دون الأخذ بثأري منهن وإني قد نظرت في ذلك فإذا بي لا أقدر على ما رمت لأني غراب وقد روي عن العلماء أنهم قالوا من طابت نفسه بأن يحرقها فقد قرب لله اعظم القربان لا يدع عنده ذلك بدعوه الا استجيبت له فان راى الملك ان يامرني فاحرق نفسي وادعو ربي ان يحولني بومنا فاكون اشد عداوه للغربان واقوى باسا عليهن لعلني انتقم منهن فقال الوزير الذي اشار بقتله ما اشبهك في خير ما تظهر والشر ما تذمر بالخمره الطيبه الطعم والريح المنقع فيها السم ارايت لو احرقنا جسمك بالنار ان جوهرك وطبعك متغير او ليست اخلاقك تدور معك حيث درت وتصير بعد ذلك الى اصلك وطينك كالفاره التي خيرهت في الازواج بين الشمس والريح والسحاب والجبل لم تزل تتخيرهم حتى رجعت الى اصلها وتزوجت الجرذ قيل له وكيف كان ذلك مثل الناسك والفاره المحوله جاريه قال زعموا انه كان ناسك مستجاب الدعوه فبينما هو ذات يوم جالس على ساحل البحر اذ مرت به حدئه في رجلها درس فاره فوقعت منها عند الناسك وادركته لها رحمه فاخذها ولفها في ورقه وذهب بها الى منزله ثم خاف ان تشق على اهله تربيتها فدعا ربه ان يحولها جاريه فتحولت جاريه حسنه فانطلق بها الى امراته فقال لها هذه ابنتي اصنعي معها سنيعك بولدي فلما كبرت قال لها الناسك يا بنيتي اختاري من احببتي حتى ازوجك اياه وقالت اما اذا خيرتني فاني اختار زوجا يكون اقوى الاشياء فقال الناسك لعلكي تريدين الشمس ثم انطلق الى الشمس فقال ايها الخلق العظيم لجريئه وقد طلبت زوجا يكون اقوى الاشياء فهل انت متزوجها فقالت الشمس انا ادلك على من هو اقوى مني السحاب الذي يغطيني ويرد جرم شعاعي ويكسف اشعه انواري فذهب الناسك الى السحاب فقال له ما قال للشمس فقال السحاب وانا ادلك على من هو اقوى مني فذهب الى الريح التي تقبل بي وتدبر وتذهب بي شرقا وغربا فجاء الناسك الى الريح فقال لها كقوله للسحاب فقالت وانا ادلك على من هو اقوى مني وهو الجبل الذي لا اقدر على تحريكه فمضى الى الجبل فقال له القول فاجابه الجبل وقال له انا ادلك على من هو اقوى مني الجرذ الذي لا استطيع الامتناع منه اذا خرقني واتخذني مسكنا فانطلق الناسك الى الجرذ فقال له هل انت متزوج هذه الجاريه فقال وكيف اتزوجها ومسكني ضيق وانما يتزوج الجرذ الفار فدعا الناسك ربه ان يحولها فارا كما كانت وذلك برضا الجارية فاعادها الله الى عنصرها الاول فانطلقت مع الجرد فهذا مثلك ايها المخادع فلم يلتفت ملك البوم الى ذلك القول ورفق بالغراب ولم يزدد له الا اكراما حتى اذا طاب عيشه ونبت ريشه واطلع على ما اراد ان يتطلع عليه راغ روغه فاتى اصحبه بما راى وسمع فقال للملك اني قد فرغت مما كنت اريد ولم يبق الا ان تسمع وتطيع قال له انا والجند تحت امرك فاحتكم كيف شئت قال الغراب ان البومه بمكان كذا في جبل كثير الحطب وفي ذلك الموضع قطع من الغنم مع رجل راعي ونحن نصيبون هناك نارا ونلقيها في اثقاب البوم ونقذف عليها من يابس الحطب ونتروح عليها ضربا باجنحتنا حتى تضرم النار في الحطب فمن خرج منهن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضع ففعل الغربان ذلك فاهلكهن البوم قاطبة ورجعن الى منازلهن سالمات امنات ثم ان ملك الغربان قال لذلك الغراب كيف صبرت على صحبه البوم ولا صبر للاخيار على صحبه الاشرار قال الغراب انما قلته ايها الملك لكذلك فانه يقال لاذع النار ايسر على المرء من صحبه الاشرار والاقامه معهم ولكن العاقله اذا اتاه الامر الفظيع العظيم الذي يخاف من عدم تحمله الجائحه على نفسه وقومه لم يجزع من شده الصبر عليه لما يرجو من ان يعقبه صبره حسن العاقبه وكثير الخير فلم يجد لذلك الما ولم تكره نفسه الخضوع لمن هو دونه حتى يبلغ حاجته فيختبط بخاتمه امره وعاقبه صبره فقال الملك اخبرني عن عقول البوم قال الغراب لم اجد فيهن عاقلا الا الذي كان يحثهن على قتلي وكان حرضهن على ذلك مرارا فكن اضعف شيء راي فلم ينظرن في امري ويذكرن اني قد كنت ذا منزله في الغربان واني اعد من ذوي الراي ولم يتخوف نمكري وحيلتي ولا قبلنا من الناصح الشفيق ولا أخفينا دوني أسرارهم وقد قالت العلماء ينبغي للملك أن يحصن أموره من أهل النميمة ولا يطلع أحدا منهم على مواضع سره وقد قيل ينبغي للمرء أن يتحفظ من عدوه في كل شيء حتى في الماء الذي يشربه ويغتسل به والفراش الذي ينام عليه والحلة التي يلبسها والدابة التي يركبها ولا يامن على نفسه الا الثقة الامينة السالم البطن والظاهر ويكون بعد ذلك كله على حذر منه لان عدوه لا يتوصل اليه الا من جهة ثقاته فربما كان احدهم لعدوه صديق فيصل العدو الى مراده منه فقال الملك ما اهلك البومه في نفسي الا البغي وضعف راي الملك وموافقه وزراء السوء فقال الغراب صدقت ايها الملك انه قلما ظفر احد بغنى ولم يضغ وقلما حرس الرجل على النساء ولم يفتضح وقل من اكثر من الطعام ولم يمرض وقل من وثق بوزراء السوء وسالم من ان يقع في المهالك وكان يقال لا يطمع ذو الكبر في حسن الثناء ولا الخب في حسن الصديق ولا السيء الاداب في الشرف ولا الشحيح في البر ولا الحريص في قله الذنوب ولا الملك المختال المتهاون بالامور الضعيف الوزراء في ثبات ملكه وصلاح رعايته قال الملك لقد احتملت مشقة شديدة في تصنعك للبوم وتضرعك اليهم قال الغرب انه من احتمل مشقة يرجو نفعها ونحى عن نفسه الانفته والحميه ووطنها على الصبر حمد غب رأيه وانه يقال لو ان رجلا حمل عدوه على عنقه وهو يرجو هلاكه وراحته منه لكان ذلك عنده خفيفا هينا كما صبر الاسود على حمل ملك الضفادع على ظهره وشبع بذلك وحاش قال الملك وكيف كان ذلك مثل الاسود وملك الضفادع قال الغرب زعموا ان اسود من الحيات كبر وضعف بصره وذهبت قوته فلم يستطع صيد ولم يقدر على طعام وانه انساب يلتمس شيئا يعيش به حتى انتهى الى عين كثيره الضفادع قد كان ياتيها قبل ذلك فيصيب من ضفادعها رزقه فرما نفسه قريبا منهن مظهرا للكآبه والحزن فقال له احدها ما لي اراك ايها الاسود كئيبا حزينا قال ومن احرى بطول الحزن مني وانما كان اكثر معيشتي مما كنت اصيب من الضفادع فابتليت ببلاء حرمت علي الضفادع من اجله حتى اني اذا التقيت ببعضها لا اقدر على امساكه فانطلق الضفدع الى ملك الضفادع فبشره بما سمع من الاسود فاتى ملك الضفادع الى الاسود فقال له كيف كان امرك قال سعيت منذ ايام في طلب ضفده وذلك عند المساء فاضطررته الى بيت ناسك ودخلت في اثره في الظلمه وفي البيت ابن للناسك فاصبت اصبعه فظننت انها الضفده فلذغته فمات فخرجت هاربا فتبعني الناسك في اثري ودعا علي ولعنني وقال كما قتلت ابني البريء ظلما وتعديا ادعو عليك انت ذل وتصير مركبا لملك الضفادع فلا تستطيع اخذها ولا اكل شيء منها الا ما يتصدق به عليك ملكها فاتيت اليك لتركبني مقرا بذلك راضيا به فرغب ملك الضفادع في ركوب الاسود وظن ان ذلك فخر له وشرف ورفعه فركبه واستطاب بذلك فقال له الاسود قد علمت ايها الملك اني محروم فاجعل لي رزقا اعيش به قال ملك الضفادع لعمرى لا بد لك من رزق يقوم بك اذا كنت مركبي فامر له بضفدع عيني يؤخذان في كل يوم ويدفعاني اليه فعاش بذلك ولم يضره خضوعه للعدو الذليل بل انتفع بذلك وصار له رزقا ومعيشه وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه التماسا لهذا النفع العظيم الذي اجتمع لنا فيه الامن والظفر وهلاك العدو والراحه منه ووجدت سرعه اللين والرفق اسرع واشد استئصالا للعدو من سرعه المكابره ولعناد فان النار لا تزيد بحدتها وحرها اذا اصابت الشجر على ان تحرق ما فوق الارض منها والماء بلينه وبرده يستاصل ما تحت الارض منها ويقال اربعه اشياء لا يستقل قليلها النار والمرض والعدو والدين قال الغرب وكل ذلك كان من رأي الملك ودأبه وسعادة جده وانه كان يقال اذا طلب اثنان امرا ظفر به منهما افضلهم مروءه فان اعتدلا في المروءه فاشدهما عزما فان استويا في العزم فاسعدهما جده وكان يقال من حارب الملك الحازم القريب المتضرع الذي لا تبطره السرى ولا تدهشه الذر كان هو الداعي الحذف الى نفسه ولا سيما اذا كان مثلك ايها الملك العالم بفروض الاعمال ومواضع الشده واللين والغضب والرضا والمعاجله والاناء الناظر في امر يومه وغده وعواقب اعماله قال الملك للغراب بل برايك وعقلك ونصيحتك ويمن طالعك كان ذلك فان راي الرجل الواحد العاقل الحازم ابلغ في هلاك العدو من الجنود الكثيره من ذوي الباس والنجده والعدد والعده وان من عجيب امرك عندي طول لبثك بين ظهراني البوم تسمع الكلام الغليد ثم تستيقظ بينهم بكلمه قال الغراب لم ازل متمسكا بادبك ايها الملك اصحاب البعيد والقريب بالرفق واللين والمبالغه والمؤاتاه قال الملك اصبحت وقد وجدتك صاحب العمل ووجدت غيرك من الوزراء اصحاب اقاويل ليس لها عاقبه حميده فقد من الله علينا بك منة عظيمة لم نكن قبلها نجد لذة الطعام والشراب ولا النوم ولا القرار وكان يقال لا يجد المريض لذة الطعام والنوم حتى يبرأ ولا الرجل الشره الذي قد أطعمه سلطانه في مال وعمل في يده حتى ينجزه له ولا الرجل الذي قد ألح عليه عدوه وهو يخافه صباحا ومساء حتى يستريح منه قلبه ومن وضع الحمل الثقيله عن يديه اراح نفسه ومن امن عدوه ثلج صدره قال الغراب اسال الله الذي اهلك عدوك ان يمتعك بسلطانك وان يجعل في ذلك صلاح راحيتك ويشركهم في قره العين بملكك فان الملكه اذا لم يكن في ملكه قره عيون رعيته فمثله مثل زنمه العنز التي يمصها الجدي وهو يحسبها حلمه الدرع فلا يصادف فيها خيرا قال الملك ايها الوزير الصالح كيف كانت سيره البوم وملكها في حروبها وفي ما كانت فيه من امورها قال الغراب كانت سيرته سيرة بطر واشر وخيلاء وعجز وفخر مع ما فيه من الصفات الذميمه وكل اصحابه ووزراؤه شبيه به الا الوزير الذي كان يشير عليه بقتلي فانه كان حكيما اريبا فيلسوفا حازما قل ما يرى مثله في علو الهمه وكمال العقل وجوده الراي قال الملك واي خصلة كانت ادل على عقله قال خلتان احداهما رايه في قتلي والاخرى انه لم يكن يكتم صاحبه نصيحته وان استقلها ولم يكن كلامه كلام عنف وقسوه ولكنه كلام رفق ولين حتى انه ربما اخبره ببعض عيوبه ولا يصرح بحقيقه الحال بل يضرب له الامثال ويحدثه بعيب غيره فيعرف عيبه فلا يجد ملكه الى الغضب عليه سبيلا وكان مما سمعته يقول لملكه انه قال لا ينبغي للملك ان يغفل عن امره فانه امر جسيم لا يظفر به من الناس الا قليل ولا يدرك الا بالحزم فان الملك عزيز فمن ظفر به فليحسن حفظه وتحصينه فانه قد قيل انه في قله بقائه بمنزلته قله بقاء الظل عن ورق النيلوفر وهو في خفه زواله وسرعه اقباله وادباره كالريح وفي قله ثباته كالبيب محل ام وفي سرعه اضمحلاله كحباب الماء من وقع المطر فهذا مثل اهل العداوه الذين لا ينبغي ان يختار بهم وانهم اظهروا توددا وتضرعا الباب التاسع القرد والغيلن قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل الرجل الذي يطلب الحاجه فاذا ظفر بها اضاعها قال الفيلسوف ان طلب الحاجه اهون من الاحتفاظ بها ومن ظفر بالحاجه ثم لم يحسن القيام بها اصابه ما اصاب الغيلن قال الملك وكيف كان ذلك قال بيدبا زعموا ان قردا كان ملك القردا يقال له ماهر وكان قد كبر وهرم فوثب عليه قرد شاب من بيت المملكه فَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مَكَانَهُ فَخَرَجَ هَارِبًا عَلَى وَجْهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّاحِلِ فَوَجَدَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ التِّينِ فَرْتَقَى إِلَيْهَا وَجَعَلَهَا مُقَامًا فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ التِّينِ إِذْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ تِينَةٌ فِي الْمَاء فَسَمِعَ لَهَا صَوْتًا وَإِيقَاعًا فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَرْمِي فِي الْمَاء فَأَطْرَبَهُ ذَلِكَ فَأَكْثَرَ مِنْ تَطْرِيحِ التِّينِ فِي الْمَاء وثم غيلم كلما وقعت تينة اكلها فلما كثر ذلك ظن ان القرد انما يفعل ذلك لاجله فرغب في مصادقته وانس اليه وكلمه والف كل واحد منهما صاحبه وطالت غيبه الغيلم عن زوجته فجزعت عليه وشكى ذلك الى جاره لها وقالت قد خفت ان يكون قد عرض له وعرض سوق فاختال فقالت لها ان زوجك في الساحل قد الف قرد والفه القرد فهو مؤكله ومشاربه وهو الذي قطعه عنك ولا يقدر ان يقيم عندك حتى تحتالي لهلاك القرد قالت وكيف اصنع قالت جارتها اذا وصل اليك فتماردي فإذا سأل عن حالك فقولي ان الاطباء وصفوا لي قلب قرد ثم ان الغيلن انطلق بعد مده الى منزله فوجد زوجته سيئه الحال مهمومه فقال لها ما لي اراك هكذا فاجابته جارتها وقالت ان زوجتك مريضه مسكينه وقد وصف لها الاطباء قلب قرد وليس لها دواء سوى قال الغيلم هذا امر عسير من اين لنا قلب قرد ونحن في الماء وبقى متحيرا ثم قال في نفسه ما لي قدره على ذلك الا ان اخضر بخليلي وصاحبي واسمه عندي شديد واشد من ذلك هلا كزوجتي لان الزوجه الصالحه لا يعدلها شيء لانها عون على امر الدنيا والاخره ثم عاد الى الساحل حزينا كئيبا مفكرا في نفسه كيف يصنع فقال له القرد يا اخي ما حبسك عني قال له الغيلم ما حبسني عنك الا حيائي فلم اعرف كيف اكافئك على احسانك الي واريد ان تتم احسانك الي بزيارتك لي في منزلي فاني ساكن في جزيره طيبه الفاكه فاركب ظهري لاسبح بك فان افضل ما يلتمسه المرء من اخلائه ان يخشى منزله وينال من طعامه وشرابه ويعرفهم اهله وولده وجيرانه وانك لم تطئ منزلي ولم تذق طعاما ولا شرابا وذلك منقصه وعار علي قال له القرد وما يريد المرء من خليله الا ان يبذل له ود ويصفي له قلبه وما سوى ذلك ففضول قال الغيلم نعم غير ان الاجتماع على الطعام والشراب اكد للموده والانس لان نرى الدواب اذا اعتلفت معا الف بعضها بعض وكان يقال لا ينبغي للعاقل ان يلج على اخوانه في المساله فان العجله اذا اكثر ما صدرع امه نطحت فرغب القرد في الذهاب معه حبا وكراما ونزل فركب ظهر الغيلم فسبح به حتى اذا تجاوز قليلا عرض له قبح ما ادمر في نفسه من الغدر فنكس راسه ووقف وقال في نفسه كيف اغدر بخليلي لكلمه قالتها امراه من الجاهلات وما ادري لعل جارتي قد خدعتني وكذبت بما روت عن الاطباء فان الذهب يجرب بالنار والرجال بالاخذ والعطاء والدواب بالحمل والجري ولا يقدر احد ان يجرب مكر النساء ولا يقدر على كيدهن وكثره حيلهن فقال له القرد ما لي ارىك مهتما قال الغيلن انما همي لاني ذكرت ان زوجتي شديده المرض وذلك يمنعني من كثير مما اريد ان ابلغه من كرامتك وملاطفتك قال القرد ان الذي اعرف من حرصك على كرامتي يكفيك ماونه التكلف قال الغيلم اجل ومضى بالقرد ساعه ثم توقف به ثانيه فساء ظن القرد وقال في نفسه ما احتباس الغيلم وإبطاؤه إلا لأمر ما ولست آمنا أن يكون قلبه قد تغير لي وحال عن مودتي فأراد بي سوء فإنه لا شيء أخف وأسرع تقلبا من القلب وقد يقال ينبغي للعاقل أن يخفل عن التماس ما في أهله وولده وأخوانه وصديقه عند كل امر وفي كل لحظه وكلمه وعند القيام والقعود وعلى كل حال فان ذلك كله يشهد على ما في القلوب وقد قالت العلماء اذا دخل قلب الصديق من صديقه ريبه فلياخذ بالحزم في التحفظ منه وليتفقد ذلك في لحظاته وحالاته فان كان ما يظن حقا ظفر بالسلامه وان كان باطلا ظفر بالحزم ولم يضره ذلك ثم قال للغيلم ما يحبسك وما لي اراك مهتما كانك تحدث نفسك مره اخرى قال يهمني انك تاتي منزلي فلا تجد امري كما احب لان زوجتي مريضه قال القرد لا تهتم فان الغمه لا يغني عنك شيئا ولكن التمس ما يصلح زوجتك من الادويه والاغذيه فانه يقال ليبذل ذو المال ما لهم في اربعه مواضع في الصدقه وفي وقت الحاجه وعلى البنين وعلى الازواج ولا سيما اذا كن صالحات قال الغيلم صدقت وقد قالت الاطباء انه لا دواء لها إلا قلب قرد فقال القرد في نفسه وسو أتا لقد أدركني الحرص والشره على كبر سني حتى وقعت في شر ورطة ولقد صدق الذي قال يعيش القانع الراضي مستريحا مطمئنا وذو الحرص والشره يعيش ما عاشا في تعب ونصب وإني قد احتجت الآن إلى عقلي في التماس المخرج مما وقعت فيه ثم قال للغيلم وما منعك اصلاحك الله ان تعلمني عند منزلي حتى كنت احمل قلبي معي فان هذه سنه فينا معاشر القرده اذا خرج احدنا لزياره صديق له خلف قلبه عند اهله او في موضع لننظر اذا نظرنا الى حرم المزوري وليس قلوبنا معنا قال الغيلم واين قلبك الان قال خلفته في الشجره فان شئت فرجع به الى الشجره حتى اتيك به ففرح الغيلم بذلك وقال لقد وافقني صاحبي بدوني ان اخذ ربه ثم رجع بالقرد الى مكانه فلما قرب الساحل وثب عن ظهره فرتقى الشجره فلما ابطأ على الغيلن ناداه يا خليلي احمل قلبك وانزل فقد حبستني فقال القرد هي هات اتظن اني كالحمار الذي زعم ابن اوا انه لم يكن له قلب ولا اذنان قال الغيلن وكيف كان ذلك ابن اوا والاسد قال القرد زعم انه كان اسد في اجم وكان معه ابن اوا ياكل من فضلات طعامه فاصاب الاسد جرب وضعف شديد وجهد فلم يستطع الصيد فقال له ابن اوا ما بالك يا سيد السباع قد تغيرت احوالك قال هذا الجرب الذي قد جهدني وليس له دواء الا قلب حمار واذناه قال ابن اوا ما ايسر هذا وقد عرفت بمكان كذا حمارا مع قصار يحمل عليه ثيابه وانا اتيك به ثم دلف الى الحمار فاتاه وسلم عليه وقال له ما لي اراك مهزولا قال لسوء تدبير صاحبي فانه لا يزال يوجع بطني ويثقل ظهري وما تجتمع هاتان الحالتان على جسم الا انحل تاه واسقم تاه فقال له كيف ترضى المقامه معه على هذا قال ما لي حيله للهرب منه فلست اتوجه الى جهه الا اضرب انسان فكدني واجاعني قال ابن اوا فانا ادلك على مكان معزول عن الناس لا يمر به انسان خصيب المرعى فيه عانه من الحمر ترعى امنه مطمئنه قال الحمار وما يحبسنا عنه فانطلق بنا اليها فانطلق به نحو الاسد وتقدم ابن اوا ودخل الغابه على الاسد فاخبره بمكان الحمار فخرج اليه واراد ان يثب عليه فلم يستطع لضعفه وتخلص الحمار منه فافلت هلعن على وجهه فلما را ابن اوه ان الاسد لم يقدر على الحمار قال له يا سيد السباع عجزت الى هذه الغايه فقال له ان جئتني به مره اخرى فلن ينجو مني ابدا فمضى ابن اوه الى الحمار فقال له ما الذي جرى عليك ان احد الحمر راك غريبا فخرج يتلقاك مرحبا بك ولو ثبتت لانسك ومضى بك الى اصحابه فلما سمع الحمار ذلك ولم يكن راى اسدا قط صدق ما قاله ابن اوا واخذ طريقه الى الاسد فسبقه ابن اوا الى الاسد واعلمه بمكانه وقال له استعد له فقد خدعته لك فلا يدركنك الضعف في هذه النوبة فإنه إن أفلت لن يعود معي أبدا والفرص لا تصاب كل وقت فجاش جأش الأسد لتحريض ابن آوى له وخرج إلى موضع الحمار فلما بصر به عاجله بوثبة افترسه بها ثم قال قد ذكرت الأطباء انه لا يؤكل الا بعد الاغتسال والطهور فاحتفظ به حتى اعود فاكل قلبه واذنيه واترك ما سوا ذلك قوتا لك فلما ذهب الاسد ليغتسل عمد ابن اوا الى الحمار فاكل قلبه واذنيه رجاء ان يتطير الاسد منه فلا ياكل منه شيئا ثم ان الاسد رجع الى مكانه فقال لابن اوا اين قلب الحمار واذناه قال ابن اوا الم تعلم انه لو كان له قلب يعقل به واذنان يسمع بهما لما يرجع اليك بعدما افلت ونجا من الهلك وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم اني لست كذلك الحمار الذي زعم ابن اوا انه لم يكن له قلب ولا اذنان ولكنك احتلت علي وخدعتني فخدعتك بمثلي خديعتك واستدركت فارط امري وقد قيل ان الذي يفسده الحلم لا يصلح الا العلم قال الغيلم صدقت الا ان الرجل الصالح يعترف بزلته واذا اذنب ذنبا لم يستحي ان يؤدب لصدقه في قوله وفعله وان وقع في ورطه امكنه التخلص منها بحيلته وعقله كالرجل الذي يعثر على الارض وعليها يعتمد في نهوضه فهذا مثل الرجل الذي يطلب الحاجه فاذا ظفر بها اضاعها الباب العاشر الناسكي وابن عرس قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت هذا المثل فضرب لي مثل الرجل العجلان في امره من غير رويه ولا نظر في العواقب قال الفيلسوف انه من لم يكن متثبتا لم يزل نادما ويصير امره الى ما صار اليه الناسق من قتل ابن عرس وقد كان له ودود قال الملك وكيف كان ذلك قال الفيلسوف زعم ان ناسكا من النساك كان بارض جرحان وكان لهم رائه صالحه لها معه صحبه فمكث زمانا لم يرزق ولدا ثم حملت بعد الاياس فسرت المراه وسر الناسك بذلك وحمد الله تعالى وساله ان يكون الحمل ذكرا وقال لزوجته ابشري فاني ارجو ان يكون غلاما فيه لنا منافع وقره عين اختاروا له احسن الاسماء واحضروا له جميع المؤدبين فقالت المراه ما يحملك ايها الرجل على ان تتكلم بما لا تدري اي يكون ام لا ومن فعل ذلك اصابه ما اصاب الناسك الذي اهرق على راسه السمن والعسل قال لها وكيف كان ذلك الناسك وجره السمن قالت زعم ان ناسكا كان يجري عليه من بيت رجل تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل وكان ياكل منه قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جره فيعلقها في وتد في ناحيه البيت حتى امتلات فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والعكازه في يده والجره معلقه فوق راسه تفكر في غلاء السمن والعسل فقال سابيعه ما في هذه الجره بدينار واشتري به 10 اعنوز فيحلبنا ويلد في كل 5 اشهر مره ولا تلبثن الا قليلا حتى تصير ماعزا كثيرا اذا ولدت اولادها ثم حرر على هذا النحو بسنين فوجد ذلك اكثر من 400 عنز فقال اشتري بها 100 من البقر بكل 4 عنوز ثورا او بقره واشتري ارضا وبذرا واستاجر اكرى وازرع على الثيران وانتفع بالبان الاناث ونتائجها فلا تاتي علي 5 سنين الا وقد اصبت من الزرع مالا كثيرا فابني بيتا فاخرا واشتري اماء وعبيدا واتزوج امراه صالحه جميله فتحمل ثم تأتي بغلام سري نجيب فاختار له احسن الاسماء فاذا ترعرع ادبته واحسنت تأديبه واشدد عليه في ذلك فان قبل مني وان لا ضربته بهذه العكازة واشار بيده الى الجرة فكسرها فسال ما فيها على وجهه وانما ضربت لك هذا المثل لكي لا تعجل بذكر ما لا ينبغي ذكره وما لا تدري أيا صح أم لا يصح ولكن ادعو ربك وتوسل إليه وتوكل عليه فإن التصاوير في الحائط إنما هي ما دام بناؤه قائمة فإذا وقع وتهدم لم يقدر عليها فاتعظ الناسك بما حكت زوجته ثم إن المرأة ولدت غلاما جميلا ففرح به أبوه وبعد أيام حان لها أن تختسل فقالت المراه للناسك اقعد عند ابنك حتى اذهب الى الحمام فاغتسل واعود ثم انها انطلقت الى الحمام وخلفت زوجها والغلام فلم يلبث ان جاء رسول الملك يستدعيه ولم يجد من يخلفه عند ابنه غير ابن عرس داجن عنده كان قد رباه صغيرا فهو عنده عديل ولده فتركه الناسك عند الصبي واغلق عليهما البيت وذهب مع الرسول فخرج من بعض اجحار البيت حيه سوداء فدنت من الغلام فضربها ابن عرس فوثبت عليه فقتلها ثم قطعها وامتلئ فمه من دمها ثم جاء الناسك وفتح الباب فالتقه ابن عرس كالمشير له بما صنع من قتل الحيه فلما رااه ملوثا بالدم وهو مذعور طر عقله وظن انه قد خنق ولده ولم يتثبت في امره ولم يترو فيه حتى يعلم حقيقه الحال ويعمل بغير ما ظن من ذلك ولكن عجل على ابن عرس وضربه بعكازه كانت في يده على ام راسه فمات ودخل الناس فراء الغلام سليما حيا وعنده اسود مقطع فلما عرف القصه وتبين له سوء فعله في العجله لطم على راسه وقال ليتني لم ارزق هذا الولد ولم اغدر هذا الغدر ودخلت امراته فوجدته على تلك الحال فقالت له ما شأنك فاخبرها بالخبر من حسن فعل ابن عرس وسوء مكافاته له فقالت هذه ثمرة العجلة لأن الأمر إذا فرط مثل الكلام إذا خرج والسهم إذا مرق لا مرد له فهذا مثل من لا يتثبت في أمره بل يفعل أغراضه بالسرعة الباب الحادي عشر الجرذي والسنور قال دبشليم الملك لبيد الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل رجل كثر اعداؤه واحطبق به من كل جانب فاشرف معهم على الهلاك فالتمس النجاة والمخرج بموالاتي بعض اعدائه ومصالحتهم فسلم من الخوف وآمن ثم وفى لمن صالحه منهم واخبرني عن مواضع الصلح وكيف ينبغي ان يكون قال الفيلسوف ان الموده والعداوه لا تثبتان على حاله ابدا وربما حاله الموده الى العداوه وصارت العداوه ولايه و صداقه ولهذا حوادث وعلل وتجارب والذراء يحدث لكل ما يحدث من ذلك رايا جديده اما من قبل العدو فبالبأس واما من قبل الصديق فبالاستئناس ولا تمنع ذل عقلي عداوة كانت في نفسه لعدوه من مقاربته والاستنجاد به عن دفع مرهوب او جر مرغوب ومن عمل في ذلك بالحزم ظفر بحاجته ومثل ذلك مثل الجرذ والسنور حين وقعا في الورطه فنجوا بصلاحهما جميعا من الورطه والشده قال الملك وكيف كان ذلك قال بيدبه زعموا ان شجره عظيمه كان في اصلها جحر سنور يقال له رومي وكان قريبا منه جحر جرد يقال له فريدون وكان الصيادون كثيرا ما يتداولون ذلك المكان يصيدون فيه الوحشه والطير فاتى ذات يوم صياد فنصب حبالته قريبا من موضع رومي فلم يلبث ان وقع فيها فخرج الجرذ يذب ويطلب ما ياكل وهو حذر من رومي فبينما هو يسعى اذ بصر به في الشرك فسر واستبشر ثم التفت فراى خلفه ابن عرس يريد اخذه وفي الشجره بومان يريد اختطافه فتحير في امره وخاف ان رجع وراءه اخذه ابن عرس وان ذهب يمينا او شمالا اختطفه البوم وان تقدم امامه افترسه السنور فقال في نفسه هذا بلاء قد اكتنفني وشرور تظاهرت علي ومحن قد احاطت بي وبعد ذلك فمعي عقلي فلا يفزعني امري ولا يهولني شاني ولا يلحقني الدهش ولا يذهب قلبي شعاعا فالعاقل لا يفرق عند سداد رايه ولا يعزب عنه ذهنه على حال وانما العقل شبيه بالبحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ البلاء من ذرى مجهوده فيهلك وتحقق الرجاء لا ينبغي ان يبلغ منه مبلغا يبطره ويسكره فيعمي عليه امره ولست ارى لي من هذا البلاء مخلصا الا مصالحه السنور فانه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي او بعضه ولعلنا ان سمع كلام الذي اكلمه به ووعى عني صحيح خطابي ومحض صدقي الذي لا خلاف فيه ولا خداع معه ففهمه وطمع في معونتي اياه نخلص جميعا ثم ان الجرد لنا من السنور فقال له كيف حالك قال له السنور كما تحب في دنك وضيق قال وانا اليوم شريكك في البلاء ولست ارجو لنفسي خلاصا الا بالذي ارجو لك فيه الخلاص وكلامي هذا ليس فيه كذب ولا خديعه وابن عرس ها هو كامن لي والبوم يرصدني وكلاهما لي ولك عدو واني واياك وان كنا مختلفي الطباع لكننا متفقان حالا والذين حالتهم واحده وطباعهم مختلفه تجمعهم الحاله وان فرقتهم الطباع فان انت جعلت لي الامان قطعت حبا اليك وخلصتك من هذه الورطه فان كان ذلك تخلص كل واحد منا بسبب صاحبه كالسفينه والركاب في البحر بالسفينه ينجون وبهم تنجو السفينه فلما سمع السنور كلام الجرذ وعرف انه صادق قال له ان قولك هذا لا شبيهه بالحق وانا ايضا راغب فيما ارجو لك ولنفسي به الخلاص ثم اني ان فعلت ذلك ساشكرك ما بقيت قال الجرذ فاني سادنو منك فأقطع الحبال كلها الا حبلا واحدا ابقيه لاستوثق لنفسي منك واخذ في تقريض حبائله ثم ان البومه وابن عرس لما راى يدنو الجرد من السنور اي ثامن وانصرف ثم ان الجرد ابطا على الرومي في قطع الحبال فقال له ما لي لا اراك جدا في قطع حبائلي فإن كنت قد ظفرت بحاجتك فتغيرت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين فإن الكريمه لا يتوانى في حق صاحبه وقد كان لك في سابق مودتي من الفائده والنفع ما قد رايت وان تحقيق ان تكافئني بذلك ولا تذكر العداوه التي بيني وبينك فالذي بيني وبينك من الصلح حقيق أن ينسيك ذلك مع ما في الوفاء من الفضل والأجر وما في الغدر من سوء العاقبة فإن الكريم لا يكون إلا شكورا غير حقود تنسيه الخلة الواحدة من الإحسان الخلال الكثيرة من الإساءة وقد يقال إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن اذا تضرع اليه وسئل العفو فلم يرحم ولم يعفو فقد غدر قال الجرد ان الصديق صديقان طائع ومضطر وكلاهما يلتميسان المنفعه ويحترسان من المضره فاما الطائع فيسترسل اليه ويؤمن في جميع الاحوال واما المضطر ففي بعض الاحوال يسترسل اليه وفي بعضها يتحذر منه ولا يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجته لبعض ما يتقي ويخاف وليس غايه التواصل من كل المتواصلين الا طلب عادل النفع وبلوغ ماموله وانا واف لك بما وعدتك ومحترس منك مع ذلك من حيث اخافك تخوف ان يصيبني منك ما الجاني خوفه الى مصالحتك والجاك الى قبول ذلك مني فان لكل عمل حين فما لم يكن منه في حينه فلا حسن لعاقبته وانا قاطع حبائلك كلها غير اني تارك عقده ارتهنك بها ولا اقطعها الا في الساعه التي اعلم انك فيها عني مشغول وذلك عند معاينه الصياد ثم ان الجرد اخذ في قطع حبائل السنور فبينما هو كذلك اذ وافى الصياد وقال له السنور الان جاء وقت الجد في قطع الحبال فجهد الجرذ نفسه في القرض حتى اذا فرغ وثب السنور الى الشجره على دهشه من الصياد ودخل الجرذ بعض الاجحار وجاء الصياد فاخذ حباله مقطعه ثم انصرف خائبا ثم ان الجرذ خرج بعد ذلك من وكره خائفا ان يدنو من السنور فناداه السنور ايها الصديق الناصح ذو البلاء الحسن عندي ما منعك من الدنو الي لاجازيك باحسن ما اسديت الي هلم الي ولا تقطع اخائي فانه من اتخذ صديقا وقطع اخاه واضيع صداقته حرم ثمره اخاه وايس من نفع الاخوان والاصدقاء وان يدك عندي لا تنسى وانت حقيق انت التمس مكافاه ذلك مني ومن اخواني واصدقائي ولا تخاف مني شيئا واعلم ان ما قبلي لك مبذول ثم حلف واجتهد على صديقه فيما قال فناداه الجرذ رب صداقه ظاهره باطنها عداوه كامنه وهي اشد من العداوه الظاهره ومن لم يحترس منها وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل الهائج ثم يغلبه النعاس فيستيقظ تحت فراس الفيل فيدوسه ويقتله وانما سمي الصديق صديقا لما يرجى من صدقه ونفعه وسمي العدو عدوا لما يخاف من اعتداءه وضره والعاقل اذا راى نفع العدو اظهر له الصداقه واذا خاف ضر الصديق اظهر له العداوه ألا ترى تتبع البهائم أمهاتها رجاء ألبانها؟ فإذا انقطع ذلك إن صرفت عنها وربما قطع الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله منه فلم يخف شره لأن أصل أمره لم يكن عداوة فأما من كان أصل أمره عداوة جوهرية ثم أحدث صداقة لحاجة حملته على ذلك زالت صداقته فتحولت وصارت الى اصل امره كالماء الذي يسخن بالنار فاذا رفع عنها عاد باردا وليس من اعدائي عدو اضر لي منك وقد اضطرني واياك حاجه الى ما احدثنا من المصالحه وقد ذهب الامر الذي احتجت اليك واحتجت اليك فيه واخاف ان يكون مع ذهابه عود العداوه ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي ولا للذليل في قرب العدو العزيز ولا اعلم لك قبلي حاجه الا ان تكون تريد اكلي ولا اعلم لي قبلك حاجه وليس عندي بك ثقه فاني قد علمت ان الضعيف المحترس من العدو القريب اقرب الى السلامه من القوي اذا اقترب الضعيف واسترسل اليه والعاقل يصالح عدوه اذا اضطر اليه ويصانعه ويظهر له ود ويريه من نفسه الاسترسال اليه اذا لم يجد من ذلك بده ثم يعجل الانصراف عنه حين يجد الى ذلك سبيلا واعلم ان سرع الاسترسال لا تقال عثرته والعاقل يفي لمن صالحه من اعدائه بما جعل له من نفسه ولا يثق به كل الثقه ولا يامنه على نفسه مع القرب منه وينبغي ان يبعد عنه ما استطاع وانا اودك من بعيد واحب لك من البقاء والسلام ما لم اكن احبه لك من قبل وليس عليك ان تجازيني على صنيعي الا بمثل ذلك اذ لا سبيل الى اجتماعنا والسلام الباب 12 الملك والطير فنز قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثلا اهل التراث الذين لا بد لبعضهم من التقاء بعض قال بيدب زعموا ان ملكا من ملوك الهند يقال له بريدون وكان له طائر يقال له فنز وكان له فرخ وكان هذا الطائر وفرخه ينتقاني بأحسن منطق وكان الملك بهما معجبا فامر بهما ان يجعلا عند امراته وامرها بالمحافظه عليهما واتفق ان امراه الملك كانت حاملا فولدت غلاما فالف الفرخ الغلام وكلاهما طفلان يلعبان جميعا وكان فنزة يذهب كل يوم الى الجبل فياتي بفاكهه لا تعرف فيطعم ابن الملك شطرها ويطعم فرخه شطرها فاسرع ذلك في نشاتهما وشبابهما وبنى عليهما اثره عند الملك فازداد لفنزته اكراما وتعظيما ومحبه حتى اذا كان يوم من الايام وفنزته غائب في استناء الثمره وفرخه في جحر الغلام حدث من الفرخ ما اغضب الغلام فاخذه فضرب به الارض فمات ثم ان فنزته اقبل فوجد فرخه مقتوله فصاح وحزن وقال قبحا للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء ويل لمن ابتلي بصحبه الملوك الذين لا ذمه لهم ولا حرمه ولا يحبون احدا ولا يكرم عليهم الا اذا طمعوا فيما عنده من غنا واحتاجوا الى ما عنده من علم فيكرمونه لذلك فاذا ظفروا بحاجتهم منه فلا ود ولا اخاء ولا احسان ولا غفران ذنب ولا معرفه حق هم الذين امرهم مبني على الرياء والفجور وهم يستصغرون ما يرتكبون من عظيم الذنوب ويستعظمون اليسير اذا خولفت فيه اهواؤهم ومنهم هذا الكفور الذي لا رحمه له الغادر بالفه واخيه ثم وثب في شده حنقه على وجه الغلام ففقا عينه ثم طار فوقف على شرفه المنزل وبلغ الملك ذلك فجزع اشد الجزع ثم طمع ان يحتال له فيهلك فركب من ساعته وتوجه الى ناحيه الطائر حتى وقف قريبا منه وناداه وقال له انك امين فنزل يا فنزا فقال له ايها الملك ان الغادر ماخوذ بغدره وانه ان اخطاه عجل العقوبه لم يخطاه الاجل حتى انه يدرك الاعقاب واعقاب الاعقاب وان ابنك غدر بابني فعجلت له العقوبه قال الملك قد لعمرى غدر ابني بابنك وقد تناصفا جميعا فليس لك قبلنا وليس لنا قبلك وتر مطلوب فرجع الينا امنا ولا تخف قال فنز لست براجع اليك ابدا فان ذوي الراي قد نهوه عن قرب الموتور فانه لا يزيدك لطف الحقود ولينه وتكرمته اياك الا وحشه منه وسوء ظن به فانك لا تجد للحقود الموتور امانا هو اوثق لك من الذعر منه ولا اجود من البعد عنه والاتقاء له اولى وقد كان يقال ان العاقله يعد ابويه اصدقاء والاخوه رفقاء والازواج اولفاء والبنين ذكرى والبنات خصماء والاقرباء غرماء ويعد نفسه فريدا وحيدا وانا الفريد الوحيد الغريب الطريد قد تزودت من عندكم عبئا ثقيلا لا يحمله معي احد وانا ذاهب فعليك مني السلام قال الملك انك لو لم تكن قد اجتزيت منا فيما صنعناه بك او كان صنيعك بنا من غير ابتداء منا بالغدر كان الامر كما ذكرت واما اذ كنا نحن قد بداناك فما ذنبك وما الذي يمنعك من الثقه بنا الهم فرجع فانك امن قال فنز اعلم ان الاحقاده لها في القلوب مواضع ممكنه موجعه فالالسن لا تصدق في خبرها عن القلوب والقلب اعدل شهاده على اللسان من اللسان على القلب قد علمت ان قلبي لا يشهد للسانك بصدقه ولا قلبك للساني قال الملك الا تعلم ان الضغائن والاحقاده قد تكون بين كثير من الناس فمن كان ذا عقل كان على اماتة الحقد احرص منه على تربيته قال فنز ان ذلك لك ما ذكرت ولكن لا ينبغي لذ الراي مع ذلك أن يظن أن الموتور الحقودة ناس ما وطر به أو مصروف عن وذو الرأي يتخوف المكر والخديعة والحيل ويعلم أن كثيرا من العدو لا يستطاع بالشدة والمكابرة حتى يصادوا بالرفق والملاينة كما يصطاد الفيل الوحشي بالفيل الداج قال الملك إن العاقل الكريم لا يترك إلفه ولا يقطع اخوانه ولا يضيع الحفاظ وان هو خاف على نفسه حتى ان هذا الخلق يكون في اوضع الدواب منزله فقد علمت ان اللعابين يلعبون بالكلاب ثم يذبحونها وياكلونها ويرى الكلب الذي قد الفهم ذلك فيمنعه من مفارقتهم الفته اياهم قال فنز ان الاحقاده مخوفه حيث كانت واخوفها واشدها ما كان في انفس الملوك فان الملوك يدينون بالانتقام ويرون الدركه والطلب بالوتر مكرمه وفخره وان العاقله لا يغتر بسكون الحقد اذا سكن فانما مثل الحقد في القلب اذا لم يجد محركه مثل الجمر المكنون ما لم يجد حطبا فليس ينفك الحقد مطلعا الى العلل كما تبتغي النار الحطب فاذا وجد عله استعر استعارا النار فلا يطفئه حسن الكلام ولا لين ولا رفق ولا خضوع ولا تضرع ولا مصانعه ولا شيء دون تلف الانفس وذهاب الارواح مع انه رب واتر يطمع في مراجعه الموتور لما يرجو ان يقدر عليه من النفع له والدفع عنه ولكني انا اضعف من ان اقدر على شيء يذهب به ما في نفسك وبعد فلو كانت نفسك لي على ما تقول ما كان ذلك عني مغنيا ايضا ولا ازال في خوف ووحشه وسوء ظن ما اصطحبنا فليس الراي بيني وبينك الا الفراق وانا اقرا عليك السلام قال الملك لقد علمت انه لا يستطيع احد لاحد ضرا ولا نفع وانه لا شيء من الاشياء صغيرا ولا كبيرا يضر احدا الا بقضاء وقدر معلوم وكما ان خلق ما يخلق وولاده ما يولد وبقاء ما يبقى ليس للخلائق منه شيء كذلك فناء ما يفنى وهلاك ما يهلك وليس لك في الذي فعلت بابني ذنب ولا لبني فيما صنع ابني كذنب انما كان ذلك كله قدر مقدور وكلانا له عله وسبب فلا تؤخذ بما اتانا به القدر قال فنز ان القدر لك ما ذكرت لكن لا يمنع ذلك الحازم من توقي المخاوف والاحتراسي من المكاره والا كان المريض غير مصيب في طلبه الطبيب وكان اهل المصائب يتركون النظر فيما فيه الفرج لهم ولا ينفع الحذر والاحتراس مع القضاء والقدر لكن العاقل يجمع مع التصديق بالقدر الاخذا بالحزم والقوه لعل ما يستسلم اليه لا يكون مقدورا عليه وانا اعلم انك تكلمني بغير ما في نفسك والامر بيني وبينك غير صغير لان ابنك قتل ابني وانا فقأت عين ابنك وانت تريد ان تستفي بقتلي وتختلني عن نفسي والنفس تقبل الموت وقد كان يقال الفاقة بلا والحزن بلا وقرب العدو بلا وفراق الاحبه بلا والسقم بلا والهرم بلا وراس البلايا كلها الموت وليس احد باعلم بما في نفس الموجع الحزين ممن ذاق مثل ما به فانا مما في نفسي عالم بما في نفسك لمثل الذي عندي من ذلك ولا خير لي في صحبتك فانك لن تتذكر صنيعي بابنك ولن اتذكر صنيع ابنك بابني الا احدث ذلك لقلوبنا تغييرا قال الملك لا خير في من لا يستطيع الاعتراض عما في نفسه ولا ينساه ويهمله بحيث لا يذكر منه شيء ولا يكون له في نفسه موقع قال فنز ان الرجل الذي في باطن قدمه قرحه ان هو حرص على المشي لابد ان تنك قرحته والرجل الأرمد العين اذا استقبل بها الريح تعرض لان تزداد الرماده وكذلك الوتر إذا دنا من الموتور فقد عرض نفسه للهلاك ولا ينبغي لصاحب الدنيا إلا توقي المهالك والمتالف وتقدير الأمور وقلة الاتكال على الحول والقوة وقلة الاخترار بمن لا يأمن فإنه من اتكل على قوته فحمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوفة فقد سعى في حتف نفسه ومن لا يقدر لطاقته طعامه وشرابه وحمل نفسه ما لا تطيق ولا تحمل فقد قتل نفسه ومن لم يقدر لقمته وعظمها فوق ما يسع فوه فربما غص بها فمات ومن اختار بكلام عدوه وانخدع له وضيع الحزم فهو اعدا لنفسه من عدوه وليس لاحد النظر في القدر الذي لا يدري ما ياتيه من ولا ما يسرف عنه ولكن عليه العمل بالحزم والأخذ بالقوة ومحاسبة نفسه في ذلك والعاقل لا يثق بأحد ما استطاع ولا يقيم على خوف ما يجد عنه مذهبة وأنا كثير المذاهب وأرجو أن لا أذهب وجها إلا أصبت فيه ما يغنيني فإن خلالا خمسا من تزودهن كفينه في كل وجه وانسنه في كل غربه وقربنا اليه البعيد واكسبنه المعاش والاخوان اولىهن كف الاذى والثانيه حسن الادب والثالثه مجانبه الريب والرابعه كرم الخلق والخامسه النبل في العمل واذا خاف الانسان على نفسه شيء طابت نفسه عن المال، والأهل، والوطن، فإنه يرجو الخلف من ذلك كله، ولا يرجو عن نفسه خلفا، وشر المال ما لا إنفاق منه، وشر الأزواج التي لا تآتي بعلها، وشر الولد العاصي العاق لوالديه، وشر الإخوان الخاذل لأخيه عند النكبات والشدائد، والذي يحص السيئات، ويترك الحسنات والشر الملوكي الذي يخافه البريء ولا يواظب على حفظ اهل مملكته وشر البلاد بلاد لا خصب فيها ولا امن لا امن لي عندك ايها الملك ولا تمانينت لي في جوارك ثم ودع الملك والطار فهذا مثل ذوي الاوتار الذي لا ينبغي لبعضهم أن يثق ببعض الباب الثالث عشر الأسدى وابن آوى الناسك قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل الملك الذي يراجع من أصابته منه عقوبة من غير جرم أو جفوة من غير ذنب قال الفيلسوف ان الملك لو لم يراجع من اصابته منه جفوه عن ذنب او عن غير ذنب ظلم او لم يظلم لا ضر ذلك بالامور ولكن الملك حقيق ان ينظر في حال من ابتلي بذلك ويخبر ما عنده من المنافع فان كان ممن يوثق به في رايه وامانته فان الملك حقيق بالحرص على مراجعته فإن الملك لا يستطاع ضبطه إلا مع ذوي الرأي وهم الوزراء والأعوان ولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة ولا مودة ولا نصيحة إلا لذوي الرأي والعفاف وأعمال السلطان كثيرة والذين يحتاج إليهم من العمال والأعوان كثيرون ومن يجمع منهم ما ذكرت من النصيحه والعفاف قليل فيجب عليه ان يخبر وزراءه وذوي رايه ويرى ما عند كل واحد منهم من الراي والتدبير وما ينطوي عليه فاذا استقر ذلك عنده جعل لكل واحد منهم ما يصلح ان يفكر فيه ويدبره وان لا يوجه الى الاعمال الا من يثق بدينه وامانته وعفته ثم عليه بعد ذلك انفاض من يثق به للكشف عن اعمالهم وتفقد امورهم بالسر الخفي حتى لا يخفى عليه احسان محسن ولا اساءه مسي فان لم يفعل ذلك تهاون المحسن واجترى المسي وفي عرض ذلك تهلك الرعيه ويفسد الملك والمثل في ذلك مثل الاسد وابن اوا الناسك قال الملك وكيف كان ذلك قال الفيلسوف زعموا ان ابن اوا كان يسكن في بعض الدحالي وكان متزهدا متعففا مع بنات اوا وذئاب وثعالب ولم يكن يصنع ما يصنعن ولا يغير كما يغير ولا يريق دما ولا ياكل لحما ولا يظلم طرفه عين فخاصمه تلك السباع وقل نحن لا نرى سيرتك ولا رايك الذي انت عليه من تزهيدك مع ان تزهيدك لا يغني عنك شيئا وانت لا تستطيع ان تكون الا كاحدنا تسعى معنا وتفعل فعلنا واي شيء يشبه كفك عن الدماء وعن اكل اللحم قال ابن اوه ان صحبتي اياكن لا تؤثمني اذا لم اؤثم نفسي لان الاثام ليست من قبل الاماكن والاصحاب ولكنها من قبل القلوب والاعمال ولو كان صاحب المكان الصالح يكون عمله فيه صالح وصاحب المكان السيء يكون عمله فيه سيء كان حينئذ من قتل الناسك في محرابه لم ياثم ومن استحياه في معركه القتال اثم واني انما صحبت كن بنفسي ولم اسحب كن بقلبي واعمالي لاني اعرف ثمره الاعمال فلزمت حالي وانما صحبت كن موده مني لكن فان كانت صحبتي تضرك فالاماكن والمواضع كثيره وثبت ابن اوا على حاله تلك واشتهر بالنسك والتزهد حتى بلغ ذلك اسدا كان ملك تلك الناحيه فرغب فيه لما بلغه عنه من العفاف والنزاهه والامانه فارسل اليه يستدعيه فلما حضر كلمه وانسه فوجده في جميع اموره على غرضه ثم دعاه بعد ايام الى صحبته وقال له تعلم ان عمالي كثير واعواني جم غفير وانا مع ذلك الى الاعوان محتاج وقد بلغني عنك عفاف وادب وعقل ودين وقد اختبرتك فوجدتك كذلك فازددت فيك رغبه وانا موليك من عملي ورافعك الى منزله شريفه وجاعلك من خاصتي قال ابن اوا ان الملوك احق باختيار الاعوان فيما يهتمون به من اعمالهم وامورهم ممن لهم الخبره بذلك وهم احر ان لا يكره على ذلك احد فان المكره لا يستطيع المبالغه في العمل واني لعمل السلطان كاره وليس لي به تجربه ولا بالسلطان رفق وانت مالك السباع وعندك من اجناس الوحوش عدد كثير فيهم اهل نبل وقوه ولهم على العمل حرص وعندهم به وبالسلطان رفق فاني استعملتهم اغنوا عنك واغتبطوا لانفسهم بما اصابهم من ذلك قال الاسد دع عنك هذا فاني غير موحيك من العمل قال ابن اوا انما يقدم على خدمه سلطان خير هائب رجلا لست بواحد منهما اما مصانع ينال حاجته بفجوره ويسلم بمصانعته واما هين لا يحسده احد واما من اراد ان يخدم السلطان بالصدق والعفاف غير خالط ذلك بمصانعته فقل ان يسلم على ذلك لانه يجتمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوه والحسد اما الصديق فينافسه في منزلته ويبغي عليه فيها ويعاديه لاجرها ويشي عليه كذبا فاذا لقيت الوشايه اذنا واعيه من الملك كان في ذلك هلاكه واما عدو السلطان فيطغون عليه لنصيحته لسلطانه واغنائه عنه فيعمل على هلاكه ويتربص به ريب المنون فاذا اجتمع عليه هذان الصنفان فقد تعرض للهلاك قال الأسد لا يكون أن بغي أصحابي عليك وحسدهم إياك وعداوة أعدائي لك مما يعرض في نفسك فأنت معي وأنا أكفيك ذلك وأبلغ بك من درجات الكرامة والإحسان على قدر همتك قال ابن آوى إن كان الملك يريد الإحسان إلي فليدعني في هذه البرية أعيش آمنا قليل الهم راضيا بعيشه من الماء والعشب فاني قد علمت ان صاحب السلطان يصل اليه من الاذى والخوف في ساعه واحده ما لا يصل الى غيره في طول عمره وانه يتصل اليه النفع ساعه واحده ثم هو في الخوف سرمدا وان قليلا من العيش في امن وطمانينه خير من كثير من العيش في خوف ونصب قال الاسد قد سمعت مقالتك فلا تخف شيئا مما اراك تخاف منه ولست اجد بدا من الاستعانه بك في امري قال ابن اوا اما اذا ابل الملك الا ذلك فليجعل الملك لي عهدا ان بغى علي احد من اصحابه ممن هو فوقي مخافه على منزلته او ممن هو دوني لينازعني على منزلته فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه او على لسان غيره ما يريد به تحريش الملك علي الا يعجل في امري وان يتثبت فيما يرفع اليه ويذكر عنده من ذلك ويفحص عنه ثم ليصنع ما بدا له فاذا وثقت منه بذلك اعنته بنفسي فيما يحب اطاعه له وعملت له فيما اولاني بنصيحه واجتهاد وحرصت على الا اجعل له على نفسي سبيلا قال الاسد لك علي ذلك وزياده ثم والله خزائنه واختص به دون اصحابه وزاد في كرامته فلما راى اصحاب الاسد ذلك غاظهم واساؤهم فاجمعوا كيدهم واتفقوا كلهم على ان يحرش عليه الاسد وكان الاسد قد استطاب لحما فعزل منه مقدارا وامر ابن اوا بالاحتفاظ به وان يرفعه في احسن موضع طعامه واحرزه ليعاد عليه فاخذوه من موضع وحملوه الى بيت ابن اوا فخبؤوه فيه ولا علم له به ثم حضروا يكذبونه اذا جرت في ذلك حل فلما كان من الغد دعا الاسد بغدائه ففقد ذلك اللحم والتمسه فلم يجده وابن اوا لم يشعر بما صنع في حقه من المكيده وهو غائب على خدمه الاسد واشغاله فحضر الذين عملوا المكيده وقعدوا في المجلس ثم ان الملك سال عن اللحم وشدد فيه وفي السؤال عنه فنظر بعضهم الى بعض فقال احدهم قول المخبر الناصح انه لابد لنا ان نخبر الملك بما يضره وينفعه وان شق ذلك على من يشق عليه وانه بلغني ان ابن اوا هو الذي ذهب باللحم الى منزله ليأكله دون الملك قال الاخر ما اراه يفعل هذا ولكن انظروا وافحصوا فان معرفه الخلائق شديده فقال الاخر لعمرك ما تلبث السرائر ان تعرف واظنكم ان فحصتم عن هذا وجدتم اللحم في بيت ابن اوا وكل شيء يذكر من عيوبه وخيانته نحن احق ان نصدقه قال الاخر لان وجدنا هذا حق لم تكن بالخيانة فقط ولكن مع الخيانة كفر النعمة والجرأة على الملك قال الاخر انتم اهل الفضل لا استطيع ان اكذبكم ولكن سيبين هذا لو ارسل الملك الى بيته من يفتشه وقال الاخر ان كان الملك مفتشا منزله فليعجل فان عيونه وجواسيسه مبثوثه بكل مكان ولم يزالوا في هذا الكلام واشباهه حتى وقع في نفس الاسد ذلك فامر بابن اوا فحضر فقال له اين اللحم الذي امرتك بالاحتفاظ به قال دفعته الى صاحب الطعام ليقربه الى الملك فدعى الاسد بصاحب الطعام وكان ممن شايع وبايع مع القوم على ابن اهوى فقال ما دفع الي شيء فارسل الاسد امينا الى بيت ابن اهوى ليفتشه فوجد فيه ذلك اللحم فأتى به الأسد فدنى من الأسد ثئب لم يكن يتكلم في شيء من ذلك وكان يظهر أنه من العدول الذين لا يتكلمون فيما لا يعلمون حتى يتبين لهم الحق فقال بعد أن اطلع الملك على خيانة ابن آوى لا يعفو أن عنه فإنه إن عفى عنه لم يطلع الملك بعدها على خيانتي خائن ولا ذنب مذنب فامر الاسد بن اوا ان يخرج وان لم يحتفظ به فقال بعض جلساء الملك اني لا اعجب من راي الملك ومعرفته بالامور كيف يخفى عليه امر هذا ولم يعرف خبته ومخادعته واعجب من هذا اني اراه سيصفح عنه بعد الذي ظهر منه فارسل الاسد بعضهم رسولا الى ابن اوا يلتمس منه العذره عن امره فرجع اليه الرسول برساله كاذبه اختلقها فغضب الاسد من ذلك وامر بابن اوا ان يقتل فعلمت ام الاسد انه قد عجل في امره فارسلت الى الذين امروا بقتله ان يرجئوه ودخلت على ابنها فقالت يا بني بأي ذنب امرت بقتل ابني آوى فاخبرها بالامر فقالت يا بني عجلت وانما يسلم العاقل من الندامه بترك العجله وبالتثبت والعجله لا يزال صاحبها يجتني ثمره الندامه بسبب ضعف الراي ومن لم ينظر في اموره نظر مفكر كان نظره كنظر الذي يكون بعينيه سبل فيخيل له ان امامها كهيئه شعر وكان الرجل الجاهل الذي يسمع صوت البعوضه في الليل فيظنها لشده صوتها شيئا فاذا وصلت اليه علم انها ليست بشيء وليس احد احوج الى التؤد والتثبت من الملوك فان المراه بزوجها والولد بوالديه والمتعلمه بالمعلم والجند بالقائد والناس في كب الدين والعامه بالملوك والتقوى بالعقل والعقل بالتثبت والاناء وراس الحزم للملك معرفه اصحابه وانزالهم منازلهم على طبقاتهم واتهامه بعضهم على بعض فانه لو وجد بعضهم الى بعض سبيلا لفعل وقد جربت ابن اوا وبلوت رايه وامانته ومروءته ثم لم تزل مادحا له راضيا عنه وقد اتهمته بشيء لا صحته له ولا تعلم صدقه من كذبه لعل ذلك عمل الكذب والحسد والخيانه من وزرائك لان الملك اذا تهاون في امر وزرائه وتغافل عنهم دخل عليه في ذلك ما تكره عاقبته والملك اخبر من طريق العقل ان الاشرار يحسدون الاخيار ويرقبونهم ليوقعوا بهم وليس ينبغي للملك ان يستخينه بعد ارتضائه اياه وائتمانه له ومنذ مجيئه الى الان لم يطلع له على خيانه الا على العفه والنصيحه وما كان من راي الملك ان يعجل عليه لاجل طابق لحم وانت ايها الملك حقيق ان تنظر في حال ابن اوا وليعلم انه لم يكن يتعرض للحم ولا ياكله فكيف للحم استودعته اياه ولعل الملك ان فحص عن ذلك ظهر له ان ابن اوا له خصماء الذين تامروا بهذا الامر وهم الذين ذهبوا باللحم الى بيته فوضعوه فيه فان الحده اذا كان في رجلها قطعه لحم اجتمع عليها سائر الطير والكلب اذا كان معه عظم اجتمعت عليه الكلاب وابن اوا منذ كان الا اليوم نافع وكان محتملا لكل ضرر في جنب منفعه تصل اليك ولكل عناء يكون لك فيه راحه ولم يكن يطوي دونك سره فبينما ام الاسد تقص عليه هذه المقاله اذ دخل عليه بعض ثقاته فاخبره ببراءه ابن اوا فقالت أم الأسد إن الملكة بعد أن اطلع على براءة ابن آوة حقيق أن لا يتساهل مع من سعي به لألا يتجرؤ على ما هو أعظم من ذلك ولكن يعاقبهم عليه لكي لا يعودوا إلى مثله ولا تحتقرن ما فعلوا معك فإن العشبة وإن كان لا قوة له يصنع منه الحبل الذي يوثق به الفيل فانه لا ينبغي للعاقل ان يراجع في امر الكفوري للحسنه والجريئه على الغدر والزاهده في الخير والذي لا يوقن بالاخره وينبغي له ان يجزا بعمله وقد عرفت سرعه الغضب وفرط الهفوه ومن سخط باليسير لم يبلغ رضاه بالكثير والاولى لك ان تراجع ابن اوا وتعطف عليه ولا يئسنك من مناصحته ما فرط منك اليه من الاساءه فان من الناس من لا ينبغي تركه على حال من الاحوال وهو من عرف بالصلاح والكرم وحسن العهد والشكر والوفاء والمحبه للناس والسلامه من الحسد والبعد من الاذى والاحتمال للاخوان والاصحاب وان ثقلت عليه منهم المالونه واما ما ينبغي تركه فهو من عرف بالشراسه ولؤم العهد وقلة الشكر والوفاء والبعد عن الرحمه والورع واتصف بالجحود لثواب الاخره وعقابها وقد عرفت ابن اوا وجربته وانت حقيق بمواصلته فدعى الاسد بابن اوا واعتذر اليهم مما كان من ووعده خيرا وقال إني معتذر إليك ورادك إلى منزلتك فقال ابن آوى أوليس هذا الذي خفت منه في أول اتصالي بك والذي لأجله امتنعت مما عرضته علي من صحبتك وتولي خدمتك وإن شر الأخ الله من التمس منفعة نفسه بضر أخيه ومن كان غير ناظر له كنظره لنفسه او كان يريد ان يرضيه بغير الحق لاجل اتباع هواه وكثيرا ما يقع ذلك بين الاخلاء وقد كان من الملك الي ما علم ولا ينبغي للملك ان يطمئن الى من عاقبه اشد العقوبه من نزعه عن عمله او اخذ ماله بغير ذنب او من كان للكرامه اهلا فلم يعرف له ذلك ولم يعطه ما هو اهله او كان مظلوما ولم ينظر في امره او كان من اهل الطمع فلم يصب ما يرجوه او كان من بين قوم قد اجترموا جريمه هو منها بريء فاخذ هو بها من بينهم وخلي سبيلهم فامثال هؤلاء لا ينبغي للملك ان يسحبهم وانا ايها الملك احد هؤلاء فلعل الملك يقول إن ابن قاوا لا ينسى الذي لقيه من الهوان فيقتص مني وانا يعلم الله ان ليس في قلبي شيء من قبل هذا وانما خوفي ان يفعل بي ذلك مره اخرى فلا يغلو ظن على نفس الملك ما اخبره اني به غير واثق وانه لا ينبغي لي ان اصحبه وان الملك لا ينبغي له ان يصحب من كان مثلي ولا ينبغي له أن يرفضه أصلا فإن ذا السلطان إذا عزل كان مستحقا للكرامة في حالة إبعاده والإقصاء له فلم يلتفت الأسد إلى كلامه ثم قال له إني قد بلوت طباعك وأخلاقك وجربت أمانتك ووفاءك وعرفت كذب من محل بك وإني منزلك من نفسي منزله الاخيار الكرماء والكريم تنسيه الخله الواحده من الاحسان خلال الكثيره من الاساءه وقد عدنا الى الثقه بك فعد الى الثقه بنا فانه كائن لنا ولك بذلك غبطه وسرور فعاد ابن اوا الى ولايه ما كان يلي وضع فله الاسد الكرامه ولم تزده الايام الا تقربا من الباب الرابع عشر الاسوار واللبؤه والشهر قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثلا في شان من يدعو ضر غيره اذا قدر عليه بما يصيبه من الضرر ويكون له مما ينزل به واعظ وازاجر عن ارتكاب الظلم والعداوه لغيره قال الفيلسوف انه لا يقدم على طلب ما يضر بالناس وما يسوؤهم الا اهل الجاهله والسفه وسوء النظر في العواقب من امور الدنيا والاخره وقله العلم بما يدخل عليهم من ذلك من حلول النقم وبما يلزمهم من ضرر تبعة ما اكتسبوا مما لا تحيط به العقول وإن سلم بعضهم من بعض باتفاق عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صنع لم يسلم في كل مرة فإن من لم يفكر في العواقب لم يأمن المصائب وكان حقيقا أن لا يسلم من المعاطب وربما اتعظ الجاهل واعتبر بما يصيبوه من المضرة من الغير فارتعد عن ان يخشى احدا بمثل ذلك من الظلم والعدوان وحصل له نفع ما كف عنه من ضرره في العاقبه ومثل ذلك حديث اللبؤه والاسوار والشعر قال الملك وكيف كان ذلك قال الفيلسوف زعموا ان لبؤه كانت في غيده ولها شبلان وانها خرجت في طلب الصيد وخلفتهما في كهفهما فمر بهما اسوار فحمل عليهما ورماهما فقتلهما واسلخ جلديهما فاحتقبهما وانصرف بهما الى منزله ثم انها رجعت فلما رات محل بهما من الامر الفظيع اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت وكان الى جانبها شعر فلما سمع ذلك من صياحها قال لها ما هذا الذي تصنعين وما نزل بك اخبريني به قالت اللبؤه شبلايه مر بهما اسوار فقتل هما وسلخ جلديهما فاحتقبهما ونبذهما في العراء قال لها الشعر لا تضطئي وانصفي من نفسك واعلمي ان الدنيا دار مكافاه ففاعل الخير يحمده وفاعل الشر يجني ثمرا وَإِنَّ هَذَا الْأَسْوَارَ لَمْ يَأْتِ إِلَيْكِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ كُنْتِ تَفْعَلِينَ بِغَيْرِكِ مِثْلَهُ وَتَأْتِينَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ كَانَ يَجِدُ بِحَمِيمِهِ وَمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا تَجِدِينَ بِشِبْلَيْكِ فَاصْبِرِي مِنْ غَيْرِكِ عَلَى مَا صَبَرَ غَيْرُكِ عَلَيْهِ مِنْكِ فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ كَمَا تَذِينُ تُدَانُ وَلِكُلِّ عَمَلٍ ثَمَرَةٌ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وهما على قدره في الكثره والقله كالزرع اذا حضر الحصاد اعطى على حسب بذره قالت اللبؤه بين لما تقول وافصح لي عن اشارته قال الشعر كم اتى لك من العمر قالت اللبؤه كذا وكذا سنه قال الشعر ما كان قوتك فيه قالت اللبؤه لحم الوحش قال الشحر ومن كان يطعمك اياه قالت اللبؤه كنت اصيد الوحشه وااكله قال الشحر ارايت الوحوش التي كنت تاكلين اما كان لها اباء وامهات فما بالي لا ارى ولا اسمع لاولائك الاباء والامهات من الجزع ما ارى واسمع لك اما انه لم ينزل بك ما نزل الا لسوء نظرك في العواقب وقله تفكرك فيها وجهالتك بما يرجع عليك من ضررها فلما سمعت اللبؤه ذلك من كلام الشعر عرفت ان ذلك مما جنت على نفسها وان عملها كان جورا وظلما فتركت الصيد وانصرفت عن اكل اللحم الى اكل الثمار والنسك والعباده فلما راى ذلك ورشان كان صاحب تلك الغيده وكان عيشه من الثمار قال لها قد كنت اظن ان الشجر عامنا هذا لم تحمل لقله الماء فلما ابصرتك تاكلينها وانت آكله اللحم فتركت رزقك وطعامك وما قسم الله لك وتحولت الى رزقي غيرك فانت قسطته ودخلت عليه فيه علمت ان الشجر العام أثمرت كما كانت تثمر قبل اليوم وانما اتت قله الثمر من جهتك فويل للشجر وويل للثمار وويل لمن عيشهم منها ما اسرع هلاكهم اذا دخل عليهم في ارزاقهم وغلبهم عليها من ليس له فيها حظ ولم يكن معتاد لاكلها فلما سمعت اللبؤ ذلك من كلام الورشان تركت اكل الثمار واقبلت على اكل العشب والعباده وانما ضربت لك هذا المثل لتعلم ان الجاهل ربما انصرف بضر يصيبه عن ضر الناس كاللبؤه التي انصرفت لما لقيت في شبليه عن اكل اللحم ثم عن اكل الثمار بقول الورشان واقبلت على النسك والعباده والناس احق بحسن النظر في ذلك فانه قد قيل ما لا ترضاه لنفسك لا تصنعه لغيرك فان في ذلك العدل وفي العدل رضا الله تعالى ورضا الناس الباب ال15 ايلاف وشدر وايرخت قال دبشليم الملك لبيد بالفيلسوف قد سمعت هذا المثل قدريب مثلا في الاشياء التي يجب على الملك ان يلزم بها نفسه ويحفظ ملكه ويثبت بها سلطانه ويكون ذلك راس امره وملاكه الحلم ام المروءه ام الشجاعه ام الجود قال بيدبا ان احق ما يحفظ به الملك ملكه الحلم وبه تثبت السلطنه والحلم راس الاموري وملاكها واجود ما كان في الملوك كالذي زعموا انه كان ملك يدعى بلاذ وكان له وزير يدعى ايلاذ وكان متعبدا ناسكا وان الملك نام ذات ليله فراى في منامه ثمانيه احلام افزعته فاستيقظ مرعوبا فدعى بالبراهمه وهم النساك ليعبروا رؤياه فَلَمَّا حَضَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا رَأَى فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ قَدْ رَأَى الْمَلِكُ عَجَبًا فَإِنْ أَمْهَلَنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ جِئْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ قَالَ الْمَلِكُ قَدْ أَمْهَلْتُكُمْ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ اجْتَمَعُوا فِي مَنْزِلِ أَحَدِهِمْ وَاتَمَرُوا بَيْنَهُمْ وَقَالُوا قَدْ وَجَدْتُمْ عِلْمًا وَاسِعًا تُدْرِكُونَ بِهِ ثَأْرَكُمْ وَتَنْتَقِمُونَ مِنْ عَدُوِّكُمْ وقد علمتم انه قتل منا بالامس 12 الفا وها هو قد اطلعنا على سره وسالنا تفسير رؤياه فهل نم نغلظ له القول فيخيفه حتى يحمله الفرق والجزع على ان يفعل الذي نريد نمره فنقول ادفع الينا احبائك ومن يكرم عليك حتى نقتلهم فان قد نظرنا في كتبنا فلم نرى ان يدفع عنك ما رأيت لنفسك وما وقعت فيه من هذا الشر الا بقتل من نسمي لك فان قال الملك ومن تريدون ان تقتلوا سموهم لي قلنا نريد الملكه اراخت ام جوير المحموده اكرم نسائك عليك ونريد جوير احب بنيك اليك ونريد قال الكاتب صاحب سرك وسيفك الذي لا يوجد مثله والفيل الابيض الذي لا تلحقه الخيل والفرس الذي هو مركبك في القتال ونريد الفيلين العظيمين اللذين يكونان مع الفيل الذكر ونريد البختي السريع القوي ونريد كابريون الحكيم الفاضل العالم بالامور لننتقم منه بما فعل بنا ثم نقول له انما ينبغي لك ايها الملك ان تقتل هؤلاء الذين سميناهم لك ثم تجعل دماءهم في حوض تملاه ثم تقعد فيه فاذا خرجت من الحوض اجتمعنا نحن وعاشره البراهما من الافاق الاربعه نجول حولك فنرقيك وندفل عليك ونمسح عنك الدم ونغسلك بالماء والدهن الطيب ثم تقوم الى منزلك البهي فيدفع الله بذلك البلاء الذي نتخوفه عليك فان صبرت ايها الملك وطابت نفسك عن احبائك الذين ذكرنا لك وجعلتهم فداك تخلصت من البلاء واستقام لك ملكك وسلطانك واستخففت من بعدهم من احببت وان انت لم تفعل تخوفنا عليك ان يخصب ملكك او تهلك فانه اطاعنا فيما نمره قتلناه شر قتل فلما اجمعوا امرهم على ما تامروا فيه رجعوا اليه في اليوم الثامن وقالوا له ايها الملك انا نظرنا في كتبنا تفسير ما رايت وفحصنا عن الراي فيما بيننا فليكن لك ايها الملك الطاهر الصالح الكرامه ولسنا نقدر ان نعلمك بما راينا الا ان تخلوا بنا وتؤمننا فاخرج الملك من كان عنده وخل بهم فحدثوه بالذي تمروا فيه فقال لهم الموت خير لي من الحياة ان قتلت هؤلاء الذين هم عديل نفسي وانا ميت لا محاله والحياة قصيرة ولست كل الدهر ملكا وان الموت عندي وفراق الاحبه سواء فضلا عما ارتكبه من الاثم في قتلهم قال له البرهميون إن أنت لم تغضب أخبرناك فأذن لهم فقالوا أيها الملك إنك لم تقل صوابا حين تجعل نفس غيرك أعز عندك من نفسك فاحتفظ بنفسك وملكك هذا الذي فيه لك الرجاء العظيم على ثقة ويقين وقر عينا بملكك في وجوه أهل مملكتك الذين شرفت وكرمت بهم ولا تدع الامر العظيم وتاخذ بالضعيف فتهلك نفسك اثارا لمن تحب واعلم ايها الملك ان الانسان انما يحب الحياه محبه لنفسه وانه لا يحب من احب من الاحباب الا ليتمتع به في حياته وانما قوام نفسك بعد الله بملكك وانك لم تنل ملكك الا بالمشقه والعناء الكثير والشهور والسنين وليس ينبغي أن ترفضه ويهون عليك فاستمع إلى كلامنا وانظر لنفسك مناها ودع ما سواها فإنه لا خطر له فلما رأى الملك أن البرهميين قد أغلظوا له في القول واستجأروا عليه في الكلام اشتد غمه وحزنه وقام من بين ظهرانيهم ودخل إلى حجرته فخر على وجه يبكي ويتقلب كما تتقلب السمكه اذا خرجت من الماء وجعل يقول في نفسه ما ادري اي الامرين اعظم في نفسي الهلكه ام قتل احبائي ولن انال الفرح ما عشت وليس ملكي باق عليه الى الابد ولست بالمصيب سؤلي في ملكي واني لزاهد في الحياه اذا لم ارى اراخت وجوير وكيف اقدم على القيام بملكي اذا هلك وزيري ايلاذ وكيف اضبط امري اذا هلك فيل الابيض وفرس الجواد وكيف ادعى ملكا وقد قتلت من اشار البراهمه بقتله وما اصنع بالدنيا بعدهم ثم ان الحديث فشى في الارض بحزن الملك وهمه فلما راى ايلاذ ما نال الملك من الهم والحزن فكر في حكمته ونظر وقال ما ينبغي لي ان استقبل الملك فاساله عن هذا الامر الذي قد ناله من غير ان يدعوني ثم انطلق الى اراخت فقال اني منذ خدمت الملك الى الان لم يعمل عملا الا بمشورتي ورايي واراه يكتم عني امرا لا اعلم ما هو ولا اراه يظهر منه شيئا واني رايته خاليا مع جماعه البرهميين منذ ليال وقد احتجب عنا فيها وانا خائف من ان يكون قد اطلعهم على شيء من اسراره فلست امنهم ان يشيروا عليه بما يضره ويدخل عليه منه السوء فقومي وادخلي عليه واساليه عن امره وشانه واخبريه بما هو عليه واعلميني فانك اقدر على الدخول عليه فلعل البرهميين قد زينوا له امرا وحملوه على خطه قبيحه وقد علمت ان من خلق الملك انه اذا غضب لا يسال احد وسواء عنده صغير الامور وكبيرها فقالت ايراخت انه كان بيني وبين الملك بعض العتاب فلست بداخلة عليه في هذا الحال فقال لها ايلاذ لا تحمل عليه الحقد في مثل هذا ولا يخطرن ذلك في باله فليس يقدر على الدخول عليه أحد سواك وقد سمعته كثيرا يقول ما اشتد غمي ودخلت علي إراخته إلا سري ذلك عني فقومي إليه واصفحي عنه وكلميه بما تعلمي أنه تطيب به نفسه ويذهب الذي يجده وأعلميني بما يكون جوابه فان بذلك لنا ولاهل المملكه اعظم الراحه فانطلقت اراخت فدخلت على الملك فجلست عند راسه فقالت ما الذي بك ايها الملك المحمود وما الذي سمعت من البراهمه فاني ارىك محزونا فاعلمني ما بك فقد ينبغي لنا ان نحزن معك ونواسيك بانفسنا فقال الملك ايتها المراه لا تساليني عن امري فتزيديني غما وحزنا فانه لا ينبغي ان تساليني عن قالت او قد نزلت عندك منزله من يستحق هذا انما احمد الناس عقلا من اذا نزلت به النازلات كان لنفسه اشد ضبطا واكثرهم استماعا من اهل النصح حتى ينتو من تلك النازله بالحيله والعقل والبحث والمشاوره فعظيم الذنب لا يقنط من الرحمه ولا تدخلن عليك شيئا من الهم والحزن فانهما لا يردان شيئا مقضيا الا انهما ينحلان الجسم ويشفيان العدو والصبر عند نزول المصيبه عباده وسوف تحمد امرك ان اخبرتني قال لها الملك لا تساليني عن شيء فقد شققت علي والذي تسالينني عنه لا خير فيه لان عاقبته هلاكي وهلاكك وهلاك كثير من اهل مملكتي ومن هو عديل نفسي وذاك ان البراهمه زعموا انه لا بد من قتلك وقتل جوير وكثير من اهل مودتي ولا خير في العيش من بعدكم وهل احد يسمع بهذا الا اتراه الحزن فلما سمعت ذلك اراخت جزعت ومنعها عقلها ان تظهر للملك جزعها فقالت ايها الملك لا تجزع فنحن لك الفداء ولك في سواي هو مثلي وما تقر به عينك ولكني اطلب منك ايها الملك حاجه يحملني على طلب يا حبي لك وايثاري اياك وهي نصيحتي لك قال الملك وما هي قالت أطلب منك أن لا تثق بعدها بأحد من البراهم ولا تشاورهم في أمر حتى تتثبت في أمرك ثم تشاور ثقاتك مرارا فإن القتل أمر عظيم ولست تقدر على أن تحيي من قتلت وقد قيل في الحديث إذا لقيت جوهرا لا خير فيه فلا تلقه من يدك حتى تريه من يعرفه وأنت أيها الملك لتعرف أعدائك وعلم أن البراهمة لا يحبونك وقد قتلت منهم بالأمس إثني عشر ألفا ولا تظنوا أن هؤلاء ليسوا من أولئك ولا عمري ما كنت جديرا أن تخبرهم برؤياك ولا أن تطلعهم عليها وإنما قالوا لك ما قالوا لأجل الحقد الذي بينك وبينهم لعلهم يهلكون أحباءك ووزيرك فيبلغ قصدهم منك واظنك لو قبلت منهم فقتلت من اشاروا بقتله ظفروا بك وغلبوك على ملكك فيعود الملك اليهم كما كان فان الشجره اذا اريد قلعها عمد اولا الى اصولها وما تتثبت به في الارض فقطعت ثم قلعت فهان قلعها فانطلق الى كباريون الحكيم فهو فطن عالم فاخبره عما رايت في رؤياك واساله عن وجهها وتاويلها فلما سمع الملك ذلك سرى عنه ما كان يجده من الغم فامر بفرسه فاسرج فركبه ثم انطلق الى كباريون الحكيم فلما انتهى اليه نزل عن فرسه وسجد له وقام متاطئا الراس بين يديه فقال له الحكيم ما بالك ايها الملك وما لي اراك متغيرا اللون فقال له الملك اني رايت في المنام ثمانيه احلام قصصتها على البراهمه وانا خائف ان يصيبني من ذلك عظيم امر مما سمعت من تعبيرهم لرؤياي واخشى ان يخصب مني ملكي او ان اغلب عليه فقال له الحكيم ان شئت قصصت علي احلامك وان شئت قصصتها عليك واخبرتك بما رايت جميعا قال الملك بل من فيك احسن قال الحكيم لا يحزنك ايها الملك هذا الامر ولا تخف منه انما السمكتان الحمراوان اللتان رايتهما قائمتين على ذنبيهما فانه ياتي كرسول من ملك هيمون يحقدين مكللين بالدر والياقوت الأحمر قيمتهما أربعة آلاف رطل من ذهب فيقوم بين يديك وأما الوزتان ألتان رأيتهما طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك فإنه يأتيك من ملك بلخ فرساني ليس على الأرض مثلهما فيقومان بين يديك وأما الحي التي رايتها تدب على رجلك اليسرى فانه ياتيك من ملك صنجين من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد لا يوجد مثله وام الدم الذي رايت كانه خضب به جسدك فانه ياتيك من ملك كازرون من يقوم بين يديك بلباس معجب يسمى حلة ارجوان يضيء في الظلمه وأما ما رأيت من غسلك بالماء فإنه يأتيك من ملك رهزين من يقوم بين يديك بثياب كتان من لباس الملوك وأما ما رأيت من أنك على جبل أبيض فإنه يأتيك من ملك كيدور من يقوم بين يديك بفيل أبيض لا تلحقه الخيل وأما ما رأيت على رأسك شبيها بالنار فإنه ملوك يأتيك من ملك الارزن من يقوم بين يديك باكليل من ذهب مكلل بالدر والياقوت وام الطائر الذي رايته ضرب الراسك بمنقاره فلست مفسرا ذلك اليوم وليس بضارك فلا تجلن منه ولكن فيه بعض السخط والاعراض عما تحب فهذا تفسير رؤياك ايها الملك واما هذه البرد والرسل فانها تاتيك بعد سبعه ايام جميعا فتقوم بين يديك فلما سمع الملك ذلك سجد لكباريون ورجع الى منزله فلما كان بعد سبعه ايام جاء البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك فجلس على السرير واذن للاشراف وجاءته الهدايا كما اخبره كباريون الحكيم فلما راى الملك ذلك اشتد عجبه وفرحه من علم كباريون وقال ما وفقت حين قصصت رؤياي على البراهمه فامروني بما امروني به ولولا ان الله تداركني لهلكت واهلكت وكذلك لا ينبغي لاحد ان يسمع الا من الاخلاء ذوي العقول وان اراخت اشارت بالخير فقبلته ورأيت به النجاح فوضعوا الهديه بين يديها لتأخذ منها ما اختارت ثم قال لإيلاف خذي الاكليله والثياب واحملهما واتبعني بها ودع الملك ايراخت وحور قنا بين يديه فقال لإيلاف دع الكسوه والاكليله بين يدي ايراخت لتأخذ ايها شاءت فوضعت الهدايا بين يدي اراخت فاخذت منها الاكليل واخذت حور قنا كسوه من افخر الثياب واحسنها وان اراخت صنعت للملك بعد ذلك ارزن بحلاوه فدخلت عليه بالصفحه والاكليل على راسها واتفق ان حور قنا لبست تلك الكسوه ومرت بين يدي الملك فالتفت الملك الى اراخت فقال انك جاهله حين اخذت الاكليلا وتركتي الكسوه التي ليس في خزائننا مثلها فلما سمعت اراخت مدح الملك لحور قنا وثناؤه عليها وتجهيلها هي وذم رايها اخذها من ذلك الغيره والغيظ فضربت بالصحفه راس الملك فسال الارز على وجهه وكان ذلك تمام تعبير الرؤيا التي عبرها كباريون فقام الملك من مكانه ودعا بيلاف وقال الا ترى وانا ملك العالم كيف حقرتني هذه الجاهله وفعلت بما ترى فانطلق بها واقتلها ولا ترحمها فخرج ايلاف من عند الملك وقال لا اقتلها حتى يسكن عنه الغضب فالمرأه عاقله سديده الراي من الملكات التي ليس لها عديل في النساء وليس الملك بصابر عنها وقد خلصته من الموت وعملت اعمالا صالحه ورجاؤنا فيها عظيم ولست اامنه ان يقول لما لم تؤخر قتلها حتى تراجعني فلست قاتلها حتى انظر راي الملك فيها ثانيه فإن رأيته نادما حزينا على ما فعل جئت بها حي وكنت قد عملت عملا عظيما وانجيت ايراخت من القتل وحفظت قلب الملك واتخذت عند عامه الناس بذلك يدا وان رأيته فرحا مستريحا مصوبا رايه في الذي فعله فقتله لا يفوت ثم انطلق بها الى منزله ووكل بها خادما من امنائه وامره بخدمتها وحراستها حتى ينظر ما يكون من امر الملك ثم خضب سيفه بالدم ودخل على الملك كالكئيب الحزين فقال ايها الملك اني قد امضيت امرك في اراخت فلم يلبث الملك ان سكن عنه الغضب وذكر جمال ايراخت وفضلها واشتد اسفه عليها وجعل يعزي نفسه عنها ويتجلد وهو مع ذلك يستحي ان يسال ايلاذ احقا امضى امره فيها ام لا ورجال ما عرف من عقل ايلاذ الا يكون قد فعل ذلك ونظر اليه ايلاذ بفضل عقله فعلم الذي به فقال له لا تهتم ولا تحزن ايها الملك فانه ليس في الهم والحزن منفعه ولكنهما ينحلان الجسم ويفسدانه فاصبر ايها الملك على ما لست بقدر عليه ابدا وان احب الملك احدثه بحديث يسليه قال حدثني مثل الحمامتين قال ايلاف زعم ان حمامتين ذكرا وانثى ملأ عشهما من الحنطه والشعير فقال الذكر للانثى ان اذا وجدنا في الصحاري ما نعيش به فلسن ناكل مما ها هنا شيء فاذا جاء الشتاء ولم يكن في الصحاري شيء رجعنا الى ما في عشنا فاكلنا فرضيت الانثى بذلك وقالت له نعم رايت وكان ذلك الحب نديا حين وضعاه في عشهما فانطلق الذكر فغاب فلما جاء الصيف يبس الحب وتدمر فلما رجع الذكر راى الحب ناقصا فقال لها اليس كنا جمعنا راينا على ان لا ناكل منه شيئا فلما اكلته فجعلت تحلف انها ما اكلت منه شيئا وجعلت تتنصل اليه فلم يصدقها وجعل لينقرها حتى ماتت فلما جاء الامطار ودخل الشتاء تندل الحب وامتلئ العش كما كان فلما راى الذكر ذلك ندم ثم اضطجع الى جانب حمامته وقال ما ينفعني الحب والعيش بعدك اذا طلبتك فلم اجدك ولم اقدر عليك واذا فكرت في امري وعلمت اني قد ظلمتك ولا اقدر على تداركي ما فات ثم استمر على حزنه فلم يطعم طعاما ولا شرابا حتى مات الى جانبها مثل القرد وطبق العسل والعاقل لا يعجل في العذاب والعقوبه ولا سيما من يخاف الندامه كما ندم الحمام الذكر وقد سمعت أيضا أن رجلا دخل الجبل وعلى رأسه طبق من العدس فوضع الطبق على الأرض ليستريح فنزل قرد من الشجرة فأخذ ملء كفه من العدس وصعد الشجرة فسقطت من يده حبة فنزل في طلبها فلم يجدها وانتثر ما كان في يده من العدس أجمع وأنت أيضا أيها الملك عندك كثير من من تحب تدعوهم وتطلب ما لا تجد فلما سمع الملك ذلك خشى ان تكون اراخته قد هلكت فقال ايها ايلاذ من كلمه واحده فعلت ما امرتك به من ساعتك وتعلقت بحرف واحد كان مني ولم تتثبت في الامر قال ايلاذ ان الذي قوله واحد لا يختلف هو الله الذي لا تبديل لكلماته ولا اختلاف لقوله قال الملك لقد افسدت امري وشددت حزني بقتل اراخت قال ايلاف اثنان لا ينبغي لهما ان يحزنا الذي يعمل في الاثم كل يوم والذي لا يعمل الخير ابدا لان فرحهما في الدنيا ونعيمهما قليل وندامتهما اذ يعاينان الجزاء طويله لا يستطاع احصاؤها قال الملك لان رايت اراخت حيه لا احزن على شيء ابدا قال ايلاف اثنان لا ينبغي لهما ان يحزنا المجتهد في البر كل يوم والذي لم ياثم ابدا قال الملك ما انا بناظر الى اراخت اكثر مما نظرت قال ايلاف اثنان لا ينظران الاعمى والذي لا عقل له وكما ان الاعمى لا ينظر السماء او نجومها ولا ينظر البعد والقرب كذلك الذي لا عقل له لا يعرف الحسن من القبيح ولا المحسن من المسيء قال الملك لو رايت اراخت لشتد فرحي قال ايلاف اثنان هما الفريحان البصير والعالم فكما ان البصير يبصر امور العالم وما فيه من الزياده والنقصان والبعيد والقريب فكذلك العالم يبصر البر والاثم ويعرف اعمال الاخره ويتبين له نجاته ويهدا الى صراط مستقيم قال الملك اني لم اشتفي من النظر الى اراخت بعد قال ايلاف اثنان لا يستفيان ابدا من يكون همه جمع المال والادخاره ومن يامل ما لا يقدر عليه ويسال ما لا يجد قال الملك ينبغي لنا ان نتباعد منك يا ايلاذ وناخذ الحذر ونلزم الاتقاء قال ايلاذ اثنان ينبغي ان يتباعد منهما الذي يقول لا بر ولا ايث ولا عقاب ولا ثواب ولا شيء علي مما انا فيه والذي لا يكاد يصرف بصره عما ليس له بمحلل ولا اذنه عن استماع السوء ولا نفسه عن خاصه غيره ولا قلبه عما تهم به نفسه من الاثم والحرس قال الملك صارت يدي من اراخه صفراء قال ايلاف اربعه اشياء اصفار النهر الذي ليس فيه ماء والارض التي ليس فيها ملك والمراه التي ليس لها بعل والجاهل الذي لا يعرف الخير من الشر قال الملك انك يا ايلاذ لتلقى الجواب قال ايلاذ ثلاثه يلقون الجواب الملك الذي يعطى ويقسم من خزائنه والمراه المهدات إلى من تود من ذوي الحسب والرجل العالم الموفق للخير قال الملك اهلكت اراغتا يا إلاذ بغير حق قال إلاذ ثلاثة هم الزائغون عن الحق الذي يلبس الثياب البيض ثم ينفخ بالكير فيسودها بالدخان والقصار الذي يلبس الجوربين الجديدين ورجلاه أبدا في الماء والذي يقتني الفرس الكريم للركوب ثم يلتهي عنه فلا يركبه فيبطر قال الملك ليتني انظر الى اراخت قبل فراق الدنيا قال اله الذين يطلبون ما لا يقدرون عليه ثلاثه من لا ورع له وهو يرتجي ثواب الابرار والبخيل الذي يلتمس ببخله ان ينال منزله السخي والفاجر الذي يسفك الدماء ويامل ان روحه من ارواح الشهداء قال الملك انا الذي جنيت على نفسي وجررت البلاء عليها قال ايلاف اولئك في الناس خمسه الذي يتعرض للقتال وهو اعزل والبخيل يجمع ماله في منزله ولا احد معه فيقصده اللصوص فيقتلونه ويأخذون ماله والكبير يخطب الصغير والقبيح يخطب الجميلة والمرأة التي تحب ولدها وهو شاطر عارم فهي تستر أموره وتخفيها ثم هو يكون تعبا لها ووبالا عليها قال الملك قد وضعت الامر في غير موضعه بقتل اراخت قال ايلاف من يفعل ذلك ثلاثه وهم الطائر الذي يرفع رجليه نحو السماء خوفا من سقوطها عليه والكركي الذي يقوم على رجل واحده ولا يضع الثانيه على الارض خوف ان يخسفها والغني البخيل اذا اكل لا يشبع يخاف على ماله من النفاذ كالخراطين التي طعامها التراب تقصد الاقلال من الاكل منه لالا ينفذ ويفنى وكالكلب الذي يلغ من النهر بلسانه ولا يعب من حذار ان يجف والخفاش الذي يطير بالليل لا يفعل ذلك بالنهار مخافه ان يصطاده الناس لحسنه وهو اقبح الطير قال الملك لم احزن قط حزني على اراخت قال ايلاف خمسه اشياء اذا كن في امراه كانت اهلا ان يحزن عليها اذا كانت عفيفه كريمه الحسب والنسب عاقله جميله موافقه لزوجها محبه له قال الملك لست اخذني سنه ولا نوم من حزني على اراخت قال ايلاف اثنان لا يهجعان ولا يستريحان الكثير المال وليس له خازن ولا امين والشديد المرض ولا طبيب له ثم ان ايلاذ لما راى الملك قد اشتد به الامر سكت فقال له الملك ما بالك يا ايلاذ سكت ايها الملك اني قد تجاسرت عليك في ممتحنتك به اراده ان اعلم ما ال اليه امرك في اراخت واراني قد تجاوزت طوري في ذلك وبان لي من حلمك وعقلك ما أذهلني إذ لم يبدو منك مع ما اجترأت به عليك شيء من الغضب ولا تغيرت عن حالك وها أنا شاكر لعفوك وصفحك وتجاوزك عني وإن لم يكن ذلك مني إلا نصحا للملك واستطلاعا لأمره فاعفو عني إن شئت أو عاقبني بما تراه فان اراخت بالحياه فلما سمع الملك ذلك اشتد فرحه وقال يا ايلاف انما منعني من الغضب ما عرف من نصيحتك وصدق حديثك وكنت ارجو لمعرفتي بعلمك الا تكون قد قتلت اراخت فانها وان تكن انت عظيما واغلطت في القول لم تاتني عداوه ولا طلب ما ضر ولكنها فعلت ذلك للغيره وقد كان ينبغي لي ان اعرض عن ذلك واحتمله ولكنك يا ايلاذ اردت ان تختبرني وتتركني في شك من امرها وقد اتخذت عندي افضل الايادي وانا لك شاكر فانطلق فاتيني بها فخرج من عند الملك فاتى اراخت وامرها ان تتزين ففعل ذلك وانطلق بها فلما دخلت سجدت للملك ثم قامت بين يديه وقالت احمد الله تعالى ثم احمد الملك الذي احسن الي قد اذنبت الذنب العظيم الذي لم اكن للبقاء اهلا بعده فواسعه حلمه وكرم طبعه ورافته ثم احمد ايلاف الذي اخر امرى وانجاني من الهلكه لعلمه برأفة الملك وسعة حلمه وجوده وكرم جوهره ووفاء عهده وقال الملك لإيلاف ما أعظم يدك عندي وعند إراغت وعند العامة إذ قد أحيتها بعدما أمرت بقتلها فأنت الذي وهبها لي اليوم فإني لم أزل واثقا بنصيحتك وتدبيرك وقد ازددت اليوم عندي كرامة وتعظيما وانت محكم في ملكي تعمل فيه بما ترى وتحكم عليه بما تريد فقد جعلت ذلك اليك ووثقت بك قال ايلاف ادام الله لك ايها الملك الملك والسرور فلست بمحمود على ذلك فانما انا عبدك ولكن حاجتي الا يعجل الملك في الامر الجسيم الذي يندم على فعله وتكون عاقبته الغم والحزن ولا سيما في مثل هذه المراه الناصحه المشفقه التي لا يوجد في الارض مثلها فقال الملك بحق قلت يا ايلاف وقد قبلت قولك ولست عاملا بعدها عملا كبيرا ولا صغيرا فضلا عن مثل هذا الامر العظيم الذي سلمت منه الا بعد المؤامره والنظر والتردد ومشاوره اهل الموده والراي ثم احسن الملك جائزه ايلاف ومكنه من هؤلاء البراهمه الذين اشاروا بقتل احبائه فاطلق فيهم السيف وقرت عين الملك وعيون عظماء اهل مملكته وحمدوا الله وأثنوا على كباريون لساعة علمه وفضل حكمته لأن بعلمه خلص الملك ووزيره الصالح وامرأته الصالحة الباب السادس عشر الناسك والضيف قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل الذي يدعو صنعه الذي يلق به ويشاكله ويطلب غيره فلا يدركه ويرجع الى الذي كان عليه فلا يقدر عليه فيبقى حيران مترددا قال الفيلسوف زعم انه كان بارض الكرخ ناسك عابد مجتهد فنزل به ضيف ذات يوم فدعى الناسك لضيفه بتمر ليطرفه به فاكلا منه جميعا ثم قال الضيف ما احلى هذا التمر واطيبه فليس هو في بلادي التي اسكنها وليته كان فيها ثم قال ارى ان تساعدني على ان اخذ منه ما اغرسه في ارضنا فاني لست عارفا بثمار ارضكم هذه ولا بمواضعها قال له الناسك ليس لك في ذلك راحه فانه يثقل عليك ولعل ذلك لا يوافق أرضكم مع أن بلادكم كثيرة الأثمار فما حاجة مع كثرة ثمارها إلى التمر مع وخامته وقلة مناسبته للجسد ثم قال له الناسك إنه لا يعد سعيدا من طلب ما لا يجده وإنك سعيد الجد إذا قنعت بالذي تجد وتزهد في ما لا تجد وكان هذا الناسك يحسن العبرانيه فسمعه الضيف يتكلم بها مره فاستحسن كلامه واعجبه فتكلف ان يتعلمه وعالج في ذلك نفسه اياما فقال الناسك له ما اخلقك ان تقع مما تركت من كلامك وتكلفت من كلام العبرانيه في مثل ما وقع فيه الغراب قال الضيف وكيف كان ذلك مثل الغراب والحجله قال الناسك زعم ان غرابا راى حجله تدرج وتمشي فاعجبته مشيتها وطمع ان يتعلمها فرض على ذلك نفسه فلم يقدر على احكامها وايس منها واراد ان يعود الى مشيته التي كان عليها فاذا هو قد اختلط مشيه وتخلع فيه وصار اقبح الطير مشيه وإنما ضربت لك هذا المثل لما رأيت من أنك تركت لسانك الذي طبعت عليه وأقبلت على لسان العبرانية وهو لا يشاكلك وأخاف أن لا تدركه وتنسى لسانك وترجع إلى أهلك وأن تشرهم لسانه فإنه قد قيل إنه يعد جاهلا من تكلف من الأمور ما لا يشاكله وليس من عمله ولم يؤدبه عليه اباؤه واجداده من قبل ولم يعرف به احد من اهله وذوي قرابته فان العاقله لا يتعدى الطور والولاه ايها الملك وارباب الامر اولى بالانتباه الى هذا الشان ومنع حدوثه بين الناس لان فيه مضره لهم بما يجرئ الانفس على منازعتهم في منازلهم ويغريها بمقاومتهم في احكامهم لما فيها من اطماع السفله في مراتب اهل الطبقه العاليه ومزاحمه اللئيم للكريم والجاهل للعالم والخامل للنسيب والدنيء للشريف الى غير ذلك مما يفضي الى تشوش العالم وفساد الامور واختلاط الطبقات وضياع المراتب والاقدار والأمور في ذلك كله تجري على مثال واحد ينتهي إلى الأمر الخطير الجسيم من مزاحمة الملك على ملكه ومضادته فيه الباب السابع عشر السائح والصائخ قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فضرب لي مثلا الذي يضع المعروف في غير موضعه ويرجو الشكر عليه قال الفيلسوف ايها الملك ليس اضياع من جميل يصنع مع غير شاكر ولا اخسر من صانعه كما انه لا بذر انما من بذل الجميل في قلوب الشاكرين ولا تجاره اربح من تجارته ومع ذلك فان المرا جدير ان يصنع المعروف الى كل احد فانه ان ضاع المعروف عند الناس لا يضيع عند الله ولا سيما الى ذوي الشكر والوفاء كيف كانت منزلتهم فلعله احتاج اليهم يوما من الدهر فيكافئوه عليه غير ان الملوك وغيرهم من ذوي العقول اذا تعمدوا بمعروفهم احدا يختصونه به ينبغي لهم ان يضعوه موضعه ولا يضيعوه عند من لا يحتمله ولا يقوم بشكره فينبغي للملوك ان لا يصطفوا احدا الا بعد الخبرة بطرائقه والمعرفة بوفائه ومودته وشكره فان من اقدم على المشهور بالاستقامة والعفة واسترسل اليه من غير اختبار ولا تجربة كان مخاطرا في ذلك مشرفا منه على هلاك وفساد الا ترى ان الطبيب الرفيق العاقل لا يكتفي في مداواه المريض بالمعاينه فقط لكنه لا يقدم على علاجه الا بعد تعرّف احواله والجس لعروقه ومعرفه طبيعته وسبب علته فاذا عرف ذلك كله اقدم على معالجته ولا ينبغي ان يختص بذلك قريبا لقرابته ولا احدا من خاصتهم لشرفه اذا كان غير محتمل للصنيعه فانه انما شرف بتشريفهم اياه ولا ان يمنع معروفهم وجميلهم عن بعيد لبعده او خامل لخموله اذا كان عارفا بحق ما يصنع اليه مoadيا لشكري ما انعم عليه وقد قيل لا ينبغي لذل عقلي ان يحتقر احدا من الناس حتى البهائم ولكنه خليق ان يبلوهم ويختبرهم ويكون ما يصنع اليهم على قدر ما يرى منهم فقد يكون الخير عند من يظن به الشر والشر عند من يظن به الخير وان طبائع الخلق ايها الملك مختلفه وليس مما خلقه الله مما يمشي على اربع او على رجلين او يطير بجناحين او يسبح في الماء شيء هو افضل من الانسان ومع ذلك فربما تحذر العاقل من الناس فلم يامن احدا منهم واخذ ابن عرس فادخله في كمه واخرجه من الاخر واخذ الطائر الجارح فوضعه على يده فاذا صاد شيئا ابقى له منه نصيب ومن الناس البر والفاجر ومن هؤلاء كل كفور كنود حتى لقد يكون في بعض البهائم والسباع والطير ما هو اوفى منه ذمه واشد محاماه عن حرمه واشكر للمعروف واقوم به وقد مضى في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء قال الملك وكيف كان ذلك مثل الحيه والقرد والببر قال الفيلسوف زعم ان جماعه احفروا راكيه فوقع فيها رجل صائغ وحيه وقرد وببر ومر بهم رجل سائح فاشرف على الركيه فبصر بالرجل والحيه والقرد والببر ففكر في نفسه وقال لست اعمل لاخرتي عملا افضل من ان اخلص هذا الرجل من بين هؤلاء الاعداء فقد قيل لم يؤجر ماجور باعظم من اجر من استحيى نفسا هالك ولا عوقب معاقب باشد من عقابي من كف عن ذلك وهو قادر عليه ولو بمشقه مما خلى ذهب نفسه فاخذ حبلا وادلاه الى البئر فتعلق به القرد لخفته فخرج ثم ادلاه ثانيه فالتفت به الحيه فخرجت ثم ادلاه ثالثه فتعلق به الببر فاخرجه فشكرنا له صنعه وقلنا له لا تخرج هذا الرجل من الركيه فانه ليس شيء اقل من شكر الانسان ثم قال له القرد ان منزلي في جبل قريب من مدينة يقال لها نواد رخت فقال له الببر أنا أيضا في أجمة إلى جانب تلك المدينة قالت الحية وأنا في سور تلك المدينة فإن أنت مررت بنا يوما من الدار واحتجت إلينا فصوت علينا حتى نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من المعروف فلم يلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر الإنسان وأدل الحبل فأخرج الصائغ فسجد له وقال لقد أوليتني معروفة فإن مررت يوما من الدهر بمدينة نواد رخت فاسأل عن منزلي فأنا رجل صائغ واسمي فلان لعلي أكافئك بما صنعت إلي من المعروف فانطلق الصائغ إلى مدينته وانطلق السائح إلى وجهته فعرض بعد ذلك ان السائحه اتفقت له حاجه الى تلك المدينه فانطلق فاستقبله القرد فسجد له وقبل رجليه واعتذر اليه وقال ان القرود لا يملكون شيئا ولكن اقعد حتى اتيك وانطلق القرد واتاه بفاكهه طيبه فوضعها بين يديه فاكل منها حاجته ثم ان السائحه انطلق حتى دنا من باب المدينه فاستقبله الببر فخر له ساجدا وقال له انك قد اوليتني معروفا فاطمئن ساعه حتى اتيك فانطلق الببر فدخل في بعض الحيطان الى بنت الملك فقتلها واخذ حليه فاتاه به من غير ان يعلم السائح من اين هو فقال في نفسه هذه البهائم قد اولتني هذا الجزاء فكيف لو اتيت الى الصائغ فانه ان كان معسرا لا يملك شيئا فسيبيع هذا الحليه فيستوفي ثمنه فيعطيني بعضه وياخذ بعضه وهو اعرف بثمنه فانطلق السائح فاتى الى الصائغ فلما راهه رحب به وادخله الى بيته فلما بصر بالحلي معه عرفه وكان هو الذي صاغه لابنه الملك فقال الصائغ اطمئن حتى اتيك بطعام فلست ارضى لك ما في البيت ثم خرج وهو يقول قد اصبت فرصتي اريد ان انطلق الى الملك وادله على ذلك فتحسن منزلتى عنده فانطلق الى باب الملك فارسل اليه ان الذي قتل ابنتك واخذ حليها عندي فارسل الملك واتى بالسائح فلما نظر الحليه معه لم يمهله وامر به ان يعذب ويطاف به في المدينه ويصلب فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول باعلى صوته لو اني قطعت القرد والحيه والببر فيما امرنني به واخبرنني من قله شكر الانسان لم يصر امري الى هذا البلاء وجعل يكرر هذا القول فسمعت مقالته تلك الحيه فخرجت من جحرها فعرفته فاشتد عليها امره فجعلت تحتال في خلاصه فانطلقت حتى لدغت ابن الملك فدعى الملك اهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شيئا ثم مضت الحيه الى اخت لها من الجن فاخبرتها بما صنع السائح اليها من المعروف وما وقع فيه فرقت له وانطلقت الى ابن الملك وتراءت له وقالت انك لا تبرئ حتى يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلما وانطلقت الحي الى السائح فدخلت اليه السجن وقالت له هذا الذي كنت نهيتك عنه من الاصطناع المعروف الى هذا الانسان ولم تطعني واتت بورق ينفع من سمها وقالت له اذا جاءوك بك لترقي ابن الملك فاسقيه من ماء هذه الورق فانه يبرء واذا سالك الملك عن حالك فاصدق فانك تنجو ان شاء الله تعالى وان ابن الملك اخبر اباه انه سمع قائلا يقول انك لن تبرى حتى يرقيك السائح الذي حبس ظلما فدعى الملك بالسائح وامره ان يرقي ولده فقال لا احسن الرق ولكن اسقيه من ماء هذه الشجره فيبرى باذن الله تعالى فسقاه فبرئ الغلام ففرح الملك بذلك وساله عن قصته فاخبره فشكره الملك واعطاه عطيه حسنه وامر بالصائغ ان يصلب فصلبوه لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبيح ثم قال الفيلسوف للملك ففي صناع الصائغ وكفره له بعد استنقاذه اياه وشكر البهائم له وتخليص بعضها إياه عبرة لمن افتكر وأدب في وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قربوا أو بعدوا لما في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه الباب الثامن عشر ابن الملك وابن الشريف قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فإن كان الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبته في الأمور كما يزعمون فما بال الرجل الجاهل يصيب الرفعة والخير والرجل الحكيم العاقل قد يصيب البلاء والضر قال بيدب كما أن الأعمى لا يبصر الا بقلبه ولا يمشي الا بحسه مع المهله والتاني كذلك ينبغي للانسان ان يسلك في الامور بعين العقل والبصيره والتثبت والان فقل ان يعثر على هذا غير ان القضاء والقدر قد يغلبان على ذلك كما قد يعثر البصير ويسلم الضرير ومثلوا ذلك مثل ابن الملكي واصحابه قال الملك وكيف كان ذلك قال الفيلسوف زعموا ان اربعه نفر اصطحبوا في طريق واحده احدهم ابن ملك والثاني ابن تاجر والثالث ابن شريف ذو جمال والرابع ابن اكار وكانوا جميعا محتاجين وقد اصابهم ضرر وجهد شديد في موضع غربه لا يملكون الا ما عليهم من الثياب فبينما هم يمشون اذ فكروا في امرهم وكان كل انسان منهم راجعا الى طباعه وما كان ياتيه منه الخير فقال ابن الملك ان امر الدنيا كله بالقضاء والقدر والذي قدر على الانسان ياتيه على كل حال والصبر للقضاء والقدر وانتظارهما افضل الامور وقال ابن التاجر العقل افضل شيء وقال ابن الشريف الجمال افضل مما ذكر ثم قال ابن الاكار ليس في الدنيا افضل من الاجتهاد في العمل فلما قربوا من مدينه يقال لها مترون جلسوا في ناحيه منها يتشاورون فقالوا لابن الاكر انطلق فاكتسب لنا باجتهادك طعاما ليومنا هذا فانطلق ابن الاكر وسال عن عمل اذا عمله الانسان يكتسب فيه طعاما اربعه نفر فعرفوه ان ليس في المدينه شيء اعز من الحطب وكان الحطب منها على فرسخ فانطلق ابن الاكر فاحتطب طنا من الحطب واتى به المدينه فباعه بدرهم واشترى به طعاما وكتب على باب المدينه عمل يوم واحد اذا جهد به الرجل بدنه قيمته درهم ثم انطلق الى اصحابه بالطعام فاكلوا فلما كان من الغد قالوا ينبغي للذي قال انه ليس شيء اعز من الجمل ان تكون نوبته فانطلق ابن الشريف لياتي المدينه ففكر في نفسه وقال انا لست احسن عملا فما يدخلني المدينه ثم استحيى ان يرجع الى اصحابه بغير طعام وهم بمفارقتهم فانطلق حتى اسند ظهره الى شجره عظيمه فغلبه النوى فنام فمر به رجل مصور وبصر به فاعجبه حسنه ان يصوره ويكتسب من صورته اذا عمل منها صورا يبيعها فايقظه وذهب به الى منزله ليصوره فلما كان المساء اجازه ب100 درهم فخرج وكتب على باب المدينه جمال يوم واحد يساوي 100 درهم واتى بالدراهم الى اصحابه فلما اصبحوا في اليوم الثالث قالوا لابن التاجر انطلق انت فاطلب لنا بعقلك وتجارتك ليومنا هذا شيئا فانطلق ابن التاجر فلم يزل حتى بصر بسفينه من سفن البحر كثيره المتاع قد قدمت الى الساحل فخرج اليها جماعه من التجار يريدون ان يبتاعوا مما فيها من المتاع فجلسوا يتشاورون في ناحيه من المركب وقال بعضهم لبعض ارجعوا يومنا هذا لا نشتري منه شيئا حتى يكسد المتاع عليهم فيرخصوه علينا مع اننا محتاجون اليه وسيرخص فخالف ابن التاجر الطريق وجاء الى اصحاب المركب فابتاع منهم ما فيه ب100000 درهم نسيئه واظهر انه يريد ان ينقل متاعه الى مدينه اخرى فلما سمع التجار ذلك خافوا ان يذهب ذلك المتاع من ايديهم فارباحوه على ما اشتراه 1000 درهم واحال عليهم اصحاب المركبي بالباقي وحمل ربحه الى اصحابه وكتب على باب المدينه عقل يوم واحد ثمنه 1000 درهم فلما كان اليوم الرابع قالوا لابن الملك انطلق انت واكتسب لنا بقضائك وقدرك فانطلق ابن الملك حتى اتى الى باب المدينه فجلس على دكه في باب المدينه واتفق بالقدر ان مات ملك تلك الناحيه ولم يخلف ولدا ولا احدا ذا قرابه فمروا عليه بجنازه الملك ولم يحزنه وكلهم يحزنون ولم يلتفت اليهم ولم يكترث لما هم فيه فانكروا حاله وشتمه البواب وقال له من انت يا لئيم وما يجلسك على باب المدينه ولا نراك تحزن لموت الملك ولا تهتم وطرده البواب عن الباب فلما ذهب عاد الغلام فجلس مكانه فلما دفنوا الملك ورجع بصره به البواب فغضب وقال له الم انهك عن الجلوس في هذا الموضع واخذه فحبس فلما كان من الغد وقد اجتمع اهل تلك المدينه يتشاورون في من يملكونه عليهم ويختلفون بينهم اذ دخل البواب فقال لهم اني رايت بالامس غلاما جالسا على الباب ولم اره يحزن لحزننا وكان الامر ليس عنده بعظيم وتلوح عليه لوائح العزه والشرف فكلمته فلم يجبني فطردته عن الباب فلما عدت رايته جالسا فادخلته السجن مخافه ان يكون عينا فبعثت اشرف المدينه الى الغلام فجاؤوا به فسالووه عن حاله وما اقدمه الى مدينتهم فقال انا ابن ملكي فويران وانه لما مات والدي غلبني اخي على الملك وقد كان ابي عهد الي به فغصبني اياه فهربت من يده حذرا على نفسي حتى انتهيت الى هذه الغايه فلما ذكر الغلام ما ذكر من امره عرفه بعض من كان يخشى بلاده ابيه منهم واثنوا على ابيه خيرا ثم ان الاشرف اختاروا الغلام ان يملكوه عليهم وردوا به وكان لاهل تلك المدينه سنه اذا ملكوا عليهم ملك حملوه على فيل ابيض وطافوا به حوالي المدينه فلما فعلوا به ذلك مر بباب المدينه فرا الكتابه على الباب فامر ان يكتب ان الاجتهاد والجمال والعقل وما اصاب الانسان في هذه الدنيا من خير او شر انما هو بقضاء وقدر من الله عز وجل وقد اعتبر ذلك بما ساق الله الي من الكرامه والخير ثم انطلق الى مجلسه فجلس على سرير ملكه وارسل الى اصحابه الذين كان معهم فاحضرهم فاشرك صاحب العقل مع الوزراء وضم صاحب الاجتهاد الى اصحاب الزرع وولى صاحب الجمال احدى مصالحه ثم جمع علماء ارضه وذوي الراي منهم وقال لهم اما اصحابي فقد تيقنوا ان الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى من الخير انما هو بقضاء الله وقدره وإنما أحب أن تعلموا ذلك وتستيقنوه فإن الذي منحني الله وهيأه لي إنما كان بقدر ولم يكن بجمال ولا عقل ولا اجتهاد وما كنت أرجو إذ طردني أخي أن يصيبني ما يعشيني من القوت فضلا عن أن أصيب هذه المنزلة وما كنت أومل أن أكون بها لاني قد رايت في هذه الارض من هو افضل مني حسنا وجمالا واشد اجتهادا واحزم رايا فساقني القضاء الى ان احتززت بقدر من الله وكان في ذلك الجمع شيخ فنهض حتى استوى قائما وقال انك قد تكلمت بكلام عقل وحكمه ولكن الذي بلغ بك ذلك وفُرع عقلك وحسن ظنك وقد حققت ظننا فيك ورجائنا لك وقد عرفنا ما ذكرت وصدقناك فيما وصفت والذي ساق الله اليك من الملك والكرامه كنت اهلا له لما قسم الله تعالى لك من العقل والراي وان اسعد الناس في الدنيا والاخره من رزقه الله رايا وعقلا وانما احسن الله الينا بقضائه إذ وفقك لنا عند موت ملكنا وكرمنا بك ثم قام شيخ اخر فحمد الله عز وجل واثنى عليه وقال ان شان القضاء والقدر لكما ذكرت مثل السائح وقد زعم ان احد السياح حدث عن نفسه فقال اني كنت اخدم وانا غلام قبل ان اكون سائحا رجلا من اشراف الناس فلما بدا لي رفض الدنيا فارقت ذلك الرجل وقد كان اعطاني من اجرتي دينارين فاردت ان اتصدق باحدها واستبقي الاخر فاتيت السوق فوجدت مع رجل من الصيادين زوجي هدهد فساومت فيهما لاطلقهما فابى الصياد ان يبيعهما الا بدينارين فاجتهدت ان يبيعنيهما بدينار واحد فابى فقلت في نفسي اشتري احدهما واترك الاخر ثم قلت لعل هما يكونان زوجين ذكرا وانثى فافرق بينهما فاجركني لهما رحمه فتوكلت على الله وبعتهما بدينارين واشفقت ان ارسلتهما في ارض عامره ان يصادا ولا يستطيع ان يطير مما لقي من الجوع والهزال ولم امن عليهما الافات فانطلقت بهما الى مكان كثير المرعى والاشجار بعيد عن الناس والعمران فارسلتهما فطارا ووقع على شجره مثمره فلما صار في اعلاها شكر لي وسمعت احدهما يقول للاخر لقد خلصنا هذا السائح من البلاء الذي كنا فيه واستنقذنا من الهلكه وان لخليقان ان مكافئه بفعله وان في اصل هذه الشجره جره مملوءه دنانير افلا ندله عليها فياخذها فقلت لهما كيف تدلان على كنز لم تره العيون وانتما لم تبصرا الشبكه فقال ان القضاء والقدر الذي يتسلط على القمر والشمس فيكسفهما وعلى الحوت في قهر البحر فيصطاد إذا نزل صرف العيون عن موضع الشيء وغش على البصر وإنما صرف القضاء أعيننا عن الشرك ولم يصرفها عن هذا الكنز لتنتفع أنت به فاحتفرت واستخرجت البرنية وهي مملوئة دنانير فدعوت لهما بالعافية وقلت لهما الحمد لله الذي علمكما مما رأى وانتما تطيران في السماء واخبرتماني بما تحت الارض فقال لي ايها العاقل اما تعلم ان القدر غالب على كل شيء لا يستطيع احد ان يتجاوزه ومن هنا فليعرف اهل النظر في الامور ان جميع الاشياء بقدر الله وقضائه وان الانسان لا يجلب إلى نفسه محبوبا ولا يدفع عنها مكروها إلا بإذن الله تعالى فالتثق نفوس أهل الفكر بذلك وتطمئن إليه فإن في ذلك راحة للمبتلى وداعيا لمن تآتيه المقادير على شكر رب العالمين الباب التاسع عشر الحمامة والثعلب ومالك الحزين قال دبشليم الملك لبيت الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فادرب لي مثلا في شان الرجل الذي يرى الرايه لغيره ولا يراه لنفسه قال الفيلسوف ان مثل ذلك مثل الحمامه والثعلب ومالك الحزين قال الملك وما مثلهم قال الفيلسوف زعموا ان حمامه كانت تفرخ في راس نخله طويله ذاهبة في السماء فكانت الحمامة تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة فلا يمكنها ما تنقل من العش وتجعله تحت البيض إلا بعد شدة وتعب ومشقة لطول النخلة وسحقها وكانت إذا فرغت من النقل باضت ثم حضنت بيضها فإذا انقاض وأدرك في راخها جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها لوقت قد علم ريثما ينهض فراخها فوقف باصل النخلة فصاح بها وتوعدها ان يرقى اليها او تلقي اليه فراخها فتلقيها اليه فبينما هي ذات يوم وقد ادرك لها فرخان اذ اقبل مالك الحزين فوقع على النخلة فلما راى الحمامة كئيبة حزينه شديده الهم قال لها يا حمامه ما لي اراك كاسفه البال سيئه الحال فقالت له يا مالك الحزين ان ثعلبا دهيت به كلما كان لي فرخاني جاءني يتهددني ويصيح في اصل النخله فافرق منه فاترح اليه فرخي قال لها مالك الحزين اذا اتاك ليفعل ما تقولين فقولي له لا القي اليك فرخي فارق الي وغرر بنفسك فاذا فعلت ذلك واكلت فرخي ترت عنك ونجوت بنفسي فلما علمها مالك الحزين هذه الحيله طار فوقع على شاطئ نهر واقبل الثعلب في الوقت الذي عرف ووقف تحت النخلة ثم صاح كما كان يفعل فاجابته الحمامه بما علمها مالك الحزين فقال لها اخبريني من علمك هذا قالت علمني مالك الحزين فتوجه الثعلب حتى اتى مالك الحزين على شاطئ النهر فوجده واقفا فقال له الثعلب يا مالك الحزين اذا اتت الريح عن يمينك فاين تجعل راسك قال عن شمالي قال فاذا اتتك عن شمالك اين تجعل راسك قال اجعله عن يميني او خلفي قال فاذا اتتك الريح في كل مكان وكل ناحيه اين تجعله قال اجعله تحت جناحي قال وكيف تستطيع ان تجعله تحت جناحيك ما اراه يتهيئ لك قال بلى قال فارني كيف تصنع فلا عمري يا معشر الطير لقد فضلكم الله علينا ان كنا ندر في ساعه واحده مثل ما ندر في سنه وتبلغنا ما لا نبلغ وتدخلنا رؤوس كن تحت اجنحتكم من البرد والريح فهنيئا لكم فاريني كيف تصنع فادخل الطائر راسه تحت جناحي فوثب عليه الثعلب مكانه فاخذه فهمسه همزه دق عنقه ثم قال يا عدو نفسه ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها والتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك ثم قتله وأكله فلما انتهى المنطق بالفيلسوف إلى هذا الموضع سكت الملك فقال الفيلسوف أيها الملك هشت ألف سنة وملكت الاقاليم السبعة واعطيت من كل شيء حظ وبلغت ما املته من خير الدنيا والاخره في سرور منك وقره عين من رعيتك بك ومساعده القضاء والقدر لك فانه قد كمل فيك الحلم والعلم وحسن منك العقل والنيه وتم فيك الباس والجود واتفق منك القول والعمل فلا يوجد في رايك نقص ولا في قولك سقط ولا عيب وقد جمعت النجدة واللين فلا توجد جبانا عند اللقاء ولا ضيق الصدر عندما ينوبك من الاشياء وقد جمعت لك في هذا الكتاب شمل بيان الامور وشرحت لك جواب ما سالتني عنه منها تذلفا الى رضاك وابتغاء لطاعتك فابلغتك في ذلك غايه نصحي واجتهدت فيه برايي ونظري ومبلغ فطنتي والله تعالى يقضي حقي بحسن النيه منك في اعمال فكرك وعقلك فيما وضعت لك من النصيحه والموعظه مع انه ليس المنصوح باولى بالنصيحه من الناصح ولا الامر بالخير باسعد من المطيع له فيه فهم ذلك ايها الملك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تم بعون الله نتمنى انكم استمتعتم بهذا المقطع سرديات